اقرا لي كتب ومقالات واخبار مسموعه على الموبايل من كتاب كيف تصبح انسانا للدكتور شريف عرفه نقرا لكم تقديم يقراه لكم اسلام عادل يناقش هذا الكتاب مفهوم أن الإنسان منذ قلقه يحاول أن يجد معنى لحياته فيقول في فصل التدين إن كل الحضارات عارفة الدين ويفسر ضرورة الاستعداد النفسي لفكرة الإيمان بشيء ما بل يناقش أفكار بعض العلماء بافتراض وجود حياة في الجماد وهو معتقد غير واعي لا تزال رواسبه موجودة في عقولنا جميعا حتى يومنا هذا ويفكر المؤلف نظرية أن التدين موجود في جينات المخ بما يسمى جين الرب وهو أمر مرتبط بالسمو ذاتي مثل الإحساس بوحدة الوجود وتجاوز الذات والتفكير الإبداعي ويناقش أنه لا يوجد جين للرب ولا علاقة له بالإيمان بالله بل ببعض السمات الأخلاقية والسلوكية ويشير الكتاب لمجال علمي جديد وهو علم الأعصاب الديني وفكرة أن الإنسان القديم عجز عن تفسير ظواهر الكونية ففسرها بالآلهة والأرواح والغيبيات موضحا أن تدين ليس سدا للفجوات المعرفية بل إن كثيرا من العلماء يؤمنون بوجود الخالق فانشتاين رفض القول بأن الكون عشوائي وقال إن الله لا يلعب النرد بمعنى أن الله يدير الكون بقوانين محكمة لا عشوائية وقد ذكر المؤلف التطرف الديني ورأي أن من اخترع هذه الكلمة مخطئ لأنه لا يوجد دين سماوي أو روحاني إلا ويحض على التسامح ولذا فتطرف إحدى سمات الشخصية التي يولد الشخص باستعداد ورافي لها فيتبع أي مذهب تطرفي سواء كان سياسيا أو دينيا أو اجتماعيا أثبتت الدراسات النفسية المختلفة أنه توجد علاقة وطيضة بين الصحة النفسية والإيمان كل حسب اعتقاده وأن الرضا نفسي وجودة الحياة لهما علاقة بالإيمان الفصل الخاص بالتفتح الذهني يحمل الكثير من الأفكار فنحن خلقنا لنتعارف ولنتعاطف فالانعزال قد يسبب ضمورا في خلايا المخ مما يؤثر على الذاكرة والتعلم والتركيز قد يصيب الإنسان بالعجز واليأس والاكتئاب بالعكس من الاختلاط الذي يزيد من الخلايا العصبية مما يعطي البهجة ويزيد من مادة الدوبامين في المخ وهي المسؤولة عن اللذة والسرور والبهجة إن الراديكالية وتطرف ورأي الأوحد هو التصلب الذهني وكما قال أبو حامد الغزالي من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في متاهات العماء إن غذاء العقل هو المعرفة والمعلومة لذا كلما زادت ثقافتك وعلمك أصبح المخ في حالة مرونة وقبول للآخر وقد قال الفيلسوف براتراند راسل إنه عادة ما يتمتع الأغبياء باليقين بعكس الأذكياء فهم دائما في حالة شك وقبول الرأي الآخر وللأسف أن كثيرا من عالمنا يحكمه الأغبياء ويعطي المؤلف ملخصا عن التفكير الإيجابي وكيفية الوصول إليه أما عن فصل الجمال فهو فعلا جميل وممتع لأن من يتذوق الجمال يتمتع بصحة نفسية وبدنية أفضل ويسجل قدرا أعلى من الرضا عن الحياة ويقل عنده الاكتئاب والقلق ويصف المؤلف الخطوات اللازمة لتذوق الجمال بل الاختبار النفسي لتقدير مستواك في تذوق الجمال إن فصل الأخلاق ممتع وعميق ونحن نعلم أن المزاج والسمات الشخصية هي سمات يولد بها الإنسان أما الأخلاق فتعتمد على البيئة والمجتمع فالمجتمع الفاسد يفرز اخلاقا فاسدة ويذكر أرسط أن السعادة هي الالتزام بالفضيلة والفضيلة هي الرحمة العدل تجاوز الذات مساعدة الآخر الصدق حب الآخر والعطاء إلى آخره ولذا فالثقافة العلمية تفرز اخلاقا حميدة تتكون منه 1- المصداقية والمسؤولية والانضباط والإتقان والصدق في المعاملات واحترام القانون 2- التعاون والعمل بروح الفريق والتسامح تلتان. تجاوز الذات والتفكير في الآخر والعطاء من ذاتك وليس من الفائض يضيف المؤلف في فصل الإنسانية والزواج أن دوره أكبر من إشباع الغريزة الجنسية فهو يحقق الاستقرار النفسي والثقة والمشاركة والأمان والدعم ولكن دون أن تنسى الاختيار الموفق قد يكون الزواج غير الناجح مصدرا للتعاسى والشقاء ويضيف المؤلف بعض النقاط حول سبل مفاضلة لاختيار الطرف الآخر في الزواج وكذلك الطرق التي تدعم نجاح هذه العلاقة أما فصل الإرادة فيناقش الموضوع الأزلي هل الإنسان مخير أم مصهير هل له إرادة حرة أم تحدوها البيئة التي عاشها مع الخطوات الإيجابية لتقوية الإرادة أما في فصل السعادة فقد حار الفلاسفة والعلماء القديم منهم والحديث في تعريفها ويعرض المؤلف التفسيرات المختلفة لها وفي رأيي أن تعريف أرستو الذي ذكرته سابقا هو أبلغهم وأضيف أن الإنجاز هو في إعطاء معنى لحياتنا أي لماذا تعيش وماذا يحدث بعد الموت أما فصل المشاعر فهو ينقلنا إلى الذكاء العاطفي وهو قدرة الإنسان على فهم نواياه ومشاعر الآخرين وهذا الفصل هو أساس أمراض الطب النفسي فمن الأمراض النفسية التي تصيب المشاعر تبلد العواطف وعدم تناسبها مع الحزن والأسى والعجز واليأس إلى البهجة والفرح والإحساس بالعظمة وبالطبع لم يتعرض هذا الفصل للمفهوم العلمي ولكنه أشار بنجاح إلى أهمية المشاعر عند الإنسان أهاني الكاتب على هذا الكتاب وعلى المجهود الضخمة الذي بذله في قراءة المراجع المختلفة عن الإنسان والحياة وكيفية التغلب على اليأس والعجز وكيفية تنمية المشاعر الإيجابية والرضى النفسي وجودة الحياة بلغة تعطي البهجة للقارئ وتجعله يتأمل فلسفة ومعاني الحياة إن هذا الكتاب يناقش العواطف الإيجابية بدلا من الإفاضة في العواطف السلبية ولا شك أن قراءته تضيف الكثير للوصول للرضى النفسي والله ولي التوفيق الأستاذ الدكتور أحمد عكاشا الفصل الأول ما هي الإنسانية؟ براءة الطبيعة في يوم كغيره من الأيام كان علماء الحيوان يراقبون سلوك الشمبانزي في غابة تنزانيا كعادتهم إلى أن حدث شيء غريب وجدوا مجموعة من قرود الشمبانزي تخرج مبتعدة عن حدود منطقتها المعتادة وتوجهوا نحو شمبانزي وحيد جالس يأكل في هدوه وبدأوا في الاعتداء عليه بشكل جماعي منظم وكان الاعتداء وحشيا لدرجة أن العلماء اعتقدوا أن هذا القرد سيموت حتما من إثر الضربات انتهوا من القتال بعد 10 دقائق وابتعد القرد الجريح ولم يراه العلماء ثانيا كانت المرة الأولى التي يسجل العلماء سلوكا جماعيا للاعتداء على فرد من نفس الفصيلة دون سبب واضح لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن هذا السلوك ليس نادرا بل شائع أكثر مما تتخيلوا في دراسة استغرقت ما يقرب من عشر سنوات في غابات أغندا اكتشف العلماء أن القروض تعيش في مجموعات تغير كل منها على الأخرى كل فترة فتتحرك عصبة من قروض الشامبانزي تتكون من 20 قردا ليعتدوا على أفراد المجموعات الأخرى وقالوا أن هذا السلوك ليس نادرا أو استثنائيا بل يحدث كثيرا لاسباب تتعلق بفرص الهيمنة والسيطرة وتوسيع مناطق النفوذ وتأديب الأقراب هل يذكرك هذا بسلوك مخلوق تعرفه؟ الطبيعة الإنسانية نتحدث كثيرا عن الإنسانية وأن علينا أن نتحل بها فما معنى أن تكون بشرا؟ يقول البعض إن الإنسانية تعني العودة لفطرتنا والبعض يقول انها تعني مقاومة فطرتنا البدائية هذه لنكون أكثر تحضرا رغم أننا نتهدث جميعا عن الطبيعة البشرية فإنه لا يوجد تعريف واحد لها أجمع عليه البشر واتفق عليه فما تعتقد أنه إنسان اليوم قد لا يكون كذلك عند حضارة وثقافة أخرى بل قد لا يكون كذلك في عصر وزمن آخرين هل تجارة العبيد شيء إنساني؟ تختلف الإجابة حسب العصر الذي تنتمي إليه فما هي الإنسانية؟ دعونا نخوض غمار هذه المسألة ونتعرف على الموضوع عن قرب الرأي الأول الإنسان حيوان ينتمي الإنسان إلى المملكة الحيوانية طبقا لتصنيفه الحيوي في علم الأحياء ويستخدم علماء النفس دائما حيوانات التجارب لفهم سلوك الإنسان لأن هذه الحيوانات لها أمخاخ وغرائز وتسعى للبقاء والتكاثر مثلنا فهل الإنسان مجرد حيوان يدعي أنه ليس كذلك؟ يقول سيجموند فورويد في كتابه الطبيعة وصختها إن الإنسان بداخله رغبات بدائية رصخة هي العنف والجنس فالعدوان مهم للدفاع عن النفس من أجل البقاء والجنس مهم للتكاثر والحفاظ على النوع وهو ما يشبه قول الفيلسوف الإسلامي ابن مسكوي بأن من قوى النفس القوى الغضبية العدوان والقوى الشهوية الجنس لكن الحضارة الحديثة يقول فرود فرضت على الإنسان أن يكبت هذه الرغبات كي يستطيع البشر أن يتعايش في سلام لذلك اخترع الناس الحكومات والقوانين والأعراف والأديان كي لا يتعد أحد على الآخر بمعنى آخر الإنسان كائن وحشي لكنه يحاول أن يكون مهذبا بسبب التحضر والمدنية كي يستطيع الناس أن يعيشوا معا في أمان علم نفس العصر الحجري هناك فرع حديث في علم النفس يسمى علم النفس التطوري يقول إن عقل الإنسان لن يتطور منذ العصر البلايستوسيني أي حين كان الإنسان يعيش في الطبيعة ويصارع قواها من أجل البقاء مثل باقي الكائنات وإن آثار تلك الفترة لا تزال متجذرة في عقولنا ولم تقضي عليها الحضارة الحديثة بالكامل ويذكرون أدلة كثيرة على هذا الكلام مثل واحد، لماذا ننجذب غريزيا للسكريات والأطعمة الدسمة رغم أنها ضر هذه الأطعمة نادرة في حقول السفانة الأفريقية حيث كان يعيش الإنسان البدائي لكنها مفيدة لأنها تمده بالسعرات الحرارية اللازمة لبدل مجهود بدني عنيف طوال اليوم كالصيد او الهروب من الحيوانات المفترسة تغير نمط حياتنا اليوم ولم نعد نحتاج لهذا الكم الهائل من السعرات بل أصبح هذا يصيبنا بالمرض إلا أن العقل لم يتطور بالقدر الكافي يواكب نمط حياتنا الحديثة وينجذب غريزيا للطعام قليل السعرات السادنا تتفاعل بشكل أفضل مع الحياة في الطبيعة أكثر من كونها مصممة للجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون وفي يدك جهاز التحكم عن بعد وأمامك حلة المحشي أو قرص البيتزا مثال الخوف. يقول علماء النفس التطوري إن أكثر مخاوف الإنسان شيوعاً مرتبطة بأشياء موجودة في الطبيعة لا في العصر الحديث فنسبة من يعانون من خوف من الأماكن المرتفعة أو الثعابين أو الحشرات أكبر كثيرا من الذين يعانون خوفاً من أشياء حديثة كالسيارات ومخارج الطيار الكهربائي مثلا. رغم أن مصدر الخطر الحقيقي في عصرنا الحديث هو الأشياء التي نواجهها في حياتنا اليومية للمخاطر الطبيعية يعتقد بعض العلماء أننا يمكن أن نرث مخاوف أجدادنا ففي تجربه حديثة جعلوا الفئران تخاف من رائحة معينة ثم تركوها تتكثر وبعد ذلك وجدوا أن هذا الخوف تسرب لابنائها حين شموا هذه الرائحة رغم أنهم يشمونها لأول مرة مثال ثلاثة العنف غريزة العدوان واضحة وصريحة عند البشر وتنتهز أي فرصة كي تعبر عن نفسها بطرق مختلفة لاحظ شعبية الرياضات القتالية والتنافسية وقارنها بشعبية الرياضات الفردية كالجنباز ورفع الأثقال وكمال الإجسام لاحظ أننا نجد الرياضات التنافسية والعنيفة أكثر إمتاعا وتسليا هل لأنها ترضي شيئا غريزيا في أعماقنا؟ كرة القدم تشبع الحاجة لهزيمة طرف آخر دون هدف منطقي واضح لو جلس فورد في مدرجات الدرجة الثالثة عندنا لالف مجلدات فيما سيسمعه من ألفاظ نابية صريحة تقال في مهاجمة الطرف الآخر وفي قابلية هذا التشجيع للتحول لعنف جسدي لاحظ انتشار ألعاب الكمبيوتر القتالية حب الأطفال الذكور لدم الحرب والحكايات الشعبية ومسلسلات الكرتونة التي تحتوي على معارك صريحة بين خير وشر لذلك يقوم الإنسان الطبيعي بترويد هذه الرغبة وتهذيبها والتعبير عنها بشكل متحضر كممارسة الفنون والأداب والتنافس المهني وممارسة الرياضة وتشجيعها الرأي الثاني، على الرغم من أن كثيرا من التجارب الناجحة أجريت على الحيوانات لفهم آليات التفكير والسلوك البشري فأن هناك جوانب كثيرة في ذهن الإنسان لا يمكن دراستها بهذه الطريقة يقول علماء النفس الإيجابي إن السعادة ليست مجرد إشباع غرائز فهناك مكونات أخرى لها مثل الرضا عن الحياة ووجود معنى يعيش المرء من أجله والرغبة في الارتقاء والنمو وتحقيق الذات والسمو والسعي نحو أهداف ومثل عليا وهو ما قد يصل إلى حد التضحية بالنفس بل وقالوا أيضا إن التزام الإنسان بفضائله يزيد من سعادته الإنسان يشعر بشعور طيب إذا قام بمساعدة الآخرين أو ممارسة شيء لطيف تجاههم حتى ان كانوا غرباء لن يرهم مرة أخرى كأن تساعد شخصا كبيرا في السن على عبور الطريق أو تضحك طفلا أو تطعم حيوانا ضلا في الطريق ألا يخالف هذا القول بأن سعادة الإنسان هي إشباع غرائزه؟ بحث العلماء في المعاني المشتركة لمعنى كلمة الإنسانية في الحضارات المختلفة فواجدوا أنها تشمل صفات الحب والذكاء العطفي والطيبة التي تشمل الكرم والتعاطف والرعاية أي أن هناك ما يشبه الإجماع في هذا العالم على أن التحلي بالإنسانية يعني أن تكون شخصا جيدا بعض العلماء يعتبرون أن الإنسان مجرد تفاعلات بيولوجية في جسد مادي تصنع ما نسميه الوعي الذي يفنى بفناء الجسد لكن هناك من يؤمن بوجود جوهر إنساني بداخل كل منا. الروح التي تختلف عن الجسد المادي ليكون الأمر أكبر وأعمق من النظرة المادية للأمور ما الجسد إلا رداء خارجي للروح فلا تطلب الرداء ولكن خاطب المرتدي جلال الدين الرومي يقول مؤيد هذا الرأي أن الإنسان لا يمكن فهمه عن طريق سلوكيات باقي الكائنات فقط فالإنسان أكثر تعقيدا بكثير فهل الإنسانية؟ إيه كل ما يجعلنا مختلفين عن الحيوانات كيف سنصبح بشرا حقا؟ بالعودة لفطرتنا الأصلية أم بمغالبتها في هذا الكتاب ألاقش مجموعة من الموضوعات المرتبطة بإنسانيتنا لنتعرف على النقاش العلمي الدائري حولها ونفكر معا كيف نختار وجهة النظر التي تقنعك أكثر فما الذي يميزنا عن سائر الكائنات الأخرى؟ هل هي حرية الإرادة؟ هل هي الحكمة والتفتح الذهني؟ هل هي الاخلاق هل هو الدين؟ هل هو تقدير الجمال؟ هل هو الزواج؟ هل هي المشاعر؟ هل هو البحث عن السعادة؟ نتحدث عن هذه الموضوعات وغيرها لنتعرف كيف يمكن تطويرها طبقا لأحدث الدراسات العلمية كيف تقرأ هذا الكتاب؟ هناك عبارة طريفة تقول يؤكد العلماء أن الناس يصدقون أي عبارة تبدأ بيؤكد العلماء كثير من المتحدثين يستغلون هذا الأمر ويقولون لك رأيهم الشخصي مسبوقا بعبارات مثل يقول الخبراء، الدراسات، أهل الذكر، السلف، المتخصصون إلى آخره في محاولة لإعطاء رأيهم وزنا أكبر دون توضيح من هو العالم الذي قال هذا وأين الدراسة، وماذا قال بالضبط، وما السياق، وماذا قال أصحاب الرأي الآخر في كتب السابقة كنت أهتم بأن أكون مسليا مختصرا دون ذكر مراجع علمية للقارئ المتخصص وهو ما أعجب القطاع الأكبر من القراء الذين لا يهتمون بالتفاصيل أما في هذا الكتاب فوقعت في حيرة من أمري أيا يكون الكتاب مبسطا مباشرا فيعجب شريحة أكثر من القراء أم أرض التزام الأدبي وأقدم لقارئي ثقافة علمية قيمة وجدت أن الصيغة المناسبة هي أن يكون الكتاب مسليا سهل القراءة كالمعتاد لكنه ليس مختصرا أو بسيطا كالكتب السابقة كما ذكرت أراء مختلفة متنوعة وغير مألوفة وصادمة أحياناً لتحفز القارئ على التفكير هذا الكتاب مناسب لك لو كنت قارئاً مهتماً بالثقافة العلمية أو بالتنمية الذاتية أو باحثاً متخصصاً في علم النفس لو كنت مهتماً بالثقافة العلمية ستجد أن الجزء الأول من كل فصل يقدم جولة علمية ويخوض في أمور تدعو للتفكير والتأمل بشكل مبسط دون الخوض في تفاصيل أكاديمية لو كنت مهتما بالتنمية الذاتية ستجد الجزء الثاني من كل فصل يتحدث عن خطوات عملية يمكن اتباعها للتغيير وكذلك ملخصا مختصرا في نهاية الفصل فالكتاب يستعرض تقنيات علم النفس الإيجابي المصممة ليحقق الإنسان قدرا من السعادة والنجاح والارتقاء بالنفس لو كنت باحثا مهتما بالجانب الأكاديمي ستجد المراجع العلمية والملاحظات في الهوامش للعودة لبيانات التجارب والأبحاث ستحتاج لقلم رصاص في بعض الفصول لذا كن جاهزاً بواحد كثيراً من الناس لا يكترثون بهذه النصيحة عادة إلا أنني أؤكد أن الأمر ضروري في بعض الفصول ستكتب أشياء قليلة لا تتجاوز كلمات معدودة لتتعرف على جوانب جديدة في نفسك لن تعرفها لو لم تكتب شيئا واستمريت في القراءة الفصول التي من الضروري أن تكتب فيها ستجد في بدايتها هذا الرسم رسمة قلم الفصول منفصلة، متصلة، يمكن قراءة بنفس ترتيب الفصول أو بقراءة الفصل الذي تختاره، ولا أنصح بقراءة أكثر من فصل في المرة الواحدة كي لا تتشتت، لو أردت رأيي المتواضع كمؤلف لهذا الكتاب، دعونا نقلل من هذه الثرثرة ولندخل مباشرة في الموضوع ونتسأل كيف تصبح انسانا. الإنسانية والتفتح الذهني يقرأه لكم اسلام عادل الكسل العقلي يحبب إلى الناس أن يأخذوا بالقديم تجنبا البحث عن الجديد ولكن الله لم يرزقنا هنا هذا النوع من الكسل فنحن نؤثر عليه تعب الشك ومشقة البحث طه حسين في البداية اسمح لي أن أسألك سؤال لو عرض عليك الاختيار بين أمرين الذهاب لمطعمك المفضل مع أصدقائك او الذهاب وحيدا لحفل لا تعرف فيه أحدا فأيهما تختار؟ بالطبع يبدو الاختيار الأول سهلا ومريحا بينما الثاني قد يشارك بالتوجس وعدم الراحة رغم أنه الأفضل عمليا لأنه يوسع من دائلة خبراتك وفرصك ومعارفك معظم الناس يرفضون التغيير والخروج من منطقة كفارتزون لممارسة شيء لم يعتدوه ويطمئنون لفعل أشياء يعرفون نتيجتها مسبقا فالتغيير صعب وخصوصا لو كان تغيير للأفكار والقناعات معظم الناس يأنسون لأفكارهم ومعتقداتهم التي تعود عليها ويرفضون تغييرها ويقاومون الأفكار الجديدة ونادرا ما نجد شخصا يعترف أنه قد غير رأيه وقناعاته معلنا أنه كان على خطأ يعود هذا التصلب الذهني الشائع إلى صديقنا رجل الكهف البدائي كانت حياته مليئة بالأخطار المحدقة من كل صوب حيوانات مفترسة نبتات سامة نضرة الموارد لو جربت المشي في غابة استوائية اليوم ستجد أن أرضها ليست موحدة بل مليئة بالنبتات المتشابكة والأخشاب والنثوءات والمواد المتحللة والكائنات المختبئة تخيل المشي في غابات السافانة بكل ما قد يختبئ بها من أضرار المحتملة حتى المشي كان في حد ذاته شيئا خطيرا ربما استطاع صديقنا رجل الكهف أن يعيش في بيئة صعبة بأن يكون شديد الحذر فإذا وجد طريقا أمنا سيسلكه في كل مرة وإذا عرف طعاما غير سام سيأكله دائما وإذا أذاه حيوان ما سيتجنبه كل مرأة أي أنه سيكرر الأشياء التي يعرف نتيجتها واعتد عليها وألفها ويقاوم الرغبة في فعل أشياء جديدة تجنبا لتعريض حياته للخطر كما سيقلد ما يفعله باقي أفراد القطيع إيثارا للسلامة فالجمود الفكري يعني تثبيت أفكاره التي تشكل رؤيته للعالم وهو ما كان شيئا ضروريا للبقاء على قيد الحياة في هذا الزمن في حياتنا اليوم لم تعد البيئة المحيطة بنا مرعبة إلى هذا الحد، لكن بقيت رواسب الإحساس بالضيق والتوتر الذين يشعر بهما الإنسان إذا قرر الخروج من منطقة الأمان، وفعل أشياء جديدة لم يعتد عليها. إلا أن مسيرة التقدم البشرية على مر العصور لم يقودها هؤلاء التقليديون، بل قادها أناس استثنائيون قرروا المخاطرة وخوض مناطق لم يسلكها قبلهم أحد، ثم تبعهم وقلدهم الباقين بعد ذلك حين نجحوا في المخاطرة جزء من نجأ النفري هناك من قرر إشعال النار بدلا من الهروب منها فاستطاع تسخيرها لخدمته وهناك من قرر ترويض الحيوانات وتربيتها بدلا من صيدها يوميا ومن قرر أن يجرب الزراعة والبناء والكتابة وفك شفرة الجينيوم وشطر نواة الظرة واكتشاف المجرات البعيدة حتى دينك الذي تؤمن به الآن كان في يوم من الأيام دينا جديدا يخارف الدين السائد في المجتمع وقرر بعض الناس التعرف عليه والإيمان به تقدم الجنس البشري لأن بعض أفراده قرروا خوض المجهول واكتشافه بدلا من الخوف منه وتجنبه وقرروا تفكير بشكل مختلف عن التفكير الشائع رغم المقاومة الغريزية تجاه ذلك متصلب أم متفتح يقول العلماء إن الذين يتصفون بالتصلب الذهني قد يوافقون على هذه العبارات تغيير الرأي علامة ضعف يجب الحفاظ على معتقداتنا حتى لو ظهرت أدلة ضدها يجب أن نرفض الأدلة التي تتعارض مع معتقداتنا هناك مؤسسة أتبع رأيها دائما دون تفكير أما الذين يتمتعون بالتفتح الذهني فقد يوافقون على هذه العبارات نبذ المعتقد القديم دليل على قوة الشخصية يجب التفكير في الأدلة التي تعارض معتقداتنا يجب تعديل المعتقدات دائما طبقاً للأدلة الجديدة عيوب العقل إذا أردنا أن نتحدث عن صفة التفتح الذهني فعلينا أن ندرك أنها ليست صفة تلقائية أو غريزية لا حاولت اكتسابها ستجد مقاومة شديدة من عقلك لأن فيه آليات بدائية تمنعك من هذا كي نكون متفتحين ذهنياً علينا أن ندرك أن عقولنا تضللنا لأن فيها بعض العيوب فنحن كمن يرتدي نظارة مشروخة عليه إدراك وجود هذا الشرخ كي لا يعتقد أن العالم من حوله هو المشروخ تعالوا نتعرف على بعض هذه الآليات البدائية كي نستطيع مقاومتها العيب الأول ثقافة القطيع يبدو أن مسايرة الآخرين وسيلة مهمة للحفاظ على النواء فحين يجد الفرد باقي القطيع يجرون هاربين فجأة سيجري معهم بشكل أوتوماتيكي مفترضا أنه نالك خطرا ما ولن ينتظر ليعرف سبب تحركهم المفاجئ ولن يسأل نفسه ما إذا كان تحركهم هذا منطقيا أم لا نحن كائنات اجتماعية لذلك تتجلى غريزة القطيع هذه في كثير من سلوكياتنا بدرجات متفاوتة فيجذب انتباهنا ويثير فضولنا المكان الذي يزدحم حوله الناس ونضحك إذا رأينا أصدقائنا يضحكون حتى وإن لم نفهم النكتة التي قيلت وايضا سنجري إذا الناس يجرون هاربين من شيء ما دون أن نعرف ما يهربون منه أتريد حياة سهلة؟ ابقى إذا في القطية وانسى نفسك في القطية نتشئ أفكار الآخرين أيضا لها تأثير علينا فنحن نقلد آراء غيرنا دون أن ندري تجربة أحضر أحد العلماء مجموعة من الناس وأقنعهم أنه سيجري لهم اختبارا للنظر وعرض عليهم هذه الصورة وسألهم أي الخطوط اليمين أقرب لطول الخط الأيسر الإجابة واضحة جدا كما ترى كل من في الغرفة كانوا ممثلين مشاركين في التجربة ما عاد شخص واحد وكان دور الممثلين هو أعطاء إجابات صحيحة في أول صورتين أو ثلاثة ثم أعطاء إجابات خاطئة في الصور التالية والإصرار عليها والاتفاق عليها جميعا ثم يأتي الدورة على المتطوع الحقيقي فماذا سيختار؟ هل سيصر على الإجابة الصحيحة؟ أم سيستسلم مع الوقت ويعطي الإجابات الخاطئة مسايرة للناس؟ وجدوا أن كثيرا من الناس يستسلمون ويعطون نتيجة الخاطئة لمجرد أن الآخرين اتفقوا عليها ربما لتجنب الحرج الاجتماعي أو لأنهم قالوا لانفسهم مستحيل أن يكون الناس كلهم على خطأ ولا وحدي على صواب أو ربما لم أفهم جيدا ما هو المطلوب في هذه اللعبة وهذا يحدث في حياتنا كثيرا جدا قد نتجنب إعلان أفكارنا التي تعارض رأي من حولنا وقد نشكك في أنفسنا إذا رأينا استنكار من حولنا لما نعتقد أنه صواب حدث هذا في اختبار بصري إجابته هو واضحة صريحة لا تحتمل اللبس لكل عين ترى فما بالك برأي إنسان نسبي يحتمل الصحة والخطأ مثال نحن نتأثر بمن يحيطون بنا ويتم استغلال هذا في كثير من المجالات خبراء التسويق يسعون لإظهار أن كثيرا من الناس يفضلون السلع المعلن عنها فيقال مثلا مصر كلها بتستخدم المسحوء الفلاني أو المعنجون الأكثر استخداما حول العالم أو الكتاب الأكثر مبيعا إلى آخره تحاول بعض الطيارات التأثير على الرأي العام عن طريق ما يسمى اللجان الإلكترونية فيدخلنا المواقع الإلكترونية وصفحات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لكتابة تعليقات تروج لفكر معين لإهام القارئ أن هذا الرأي يشكل رأي الغالبية فيخشى المرء الإعلان عن رأيه المخالف تجنبا للضغط الاجتماعي في اجتماعات الشركات قد يميل الموظف لموافقة الرأي السائد في الاجتماع وهو ما يسمى التفكير الجمعي جروب وهو يعويق التفكير الاجتماعي وخروج الأفكار الجديدة لذلك تعطي بعض الشركات أولوية الحديث في الاجتماعات للموظفين الأقل درجة كي لا يتأثروا بآراء رؤسائهم للمجتمع سطوة على الفرد لا يمكن إنكارها إلا أن شدتها تختلف من مجتمع لآخر فالفرد في بلادنا الغربية أكثر عرضة للخضوع للرأي السائد أكثر من الفرد في البلاد الغربية لماذا؟ تعالوا نعرف السبب المجتمعات الجماعية ضد الفردية البلاد الغربية معظم البلاد الغربية تعتبر مجتمعات فردية حيث تكون الأولوية لقيمة الفرد وحريته واستقلاليته وتحقيق الأهداف الشخصية وعدم التدخل في شؤون الغير احتراما لخصوصية وحرية كل إنسان البلاد العربية بلادنا تعتبر مجتمعات جماعية تمجد فكرة الفنائف المجموعة وإنكار الذات واعتبار الأهداف الشخصية نوعا من الأنانية غير المرغوبة بلاد العربية تعتبر مجتمعات جماعية بنسبة 65% تقريبا بينما دولة شيوعية كالصين ثقافتها جماعية بنسبة 85% تقريبا في المجتمعات الجماعية يعتبر الناس أنفسهم مسؤولين عن سلوك المجتمع ككل لا عن حياتهم الشخصية فقط لذلك قد يعطوا لأنفسهم الحق في التدخل في شؤون الآخرين ومحاولة تغيير سلوكهم وأفكارهم لذلك قد يميل الإنسان في هذه المجتمعات لمسايرة الناس وتجنب الإفصح عن آرائه الصادمة لمن حوله كي يحظى بالقبول الاجتماعي الحياة في مجتمعات جماعية تجعل الإنسان أكثر قابلية للتأثر بآراء الآخرين أو إظهار وجه مساير للمجتمع يختلف عن وجهه الحقيقي هل أنت جماعي أم فردي؟ عزيز القارئ أحضر قلما وتأمل هذه الصورة خليلا ثم صف ما تراه في عبارة واحدة الصورة عبارة عن مجموعة من الأسماك بجانب سمكة واحدة استخدم العلماء لعبة كهذه لمعرفة الفرق بين طرق تفكير أبناء الحضارات المختلفة فأحضروا مجموعة من الأمريكان والصينيين واجلسوهم أمام شاشة عليها صورة متحركة شبه بهذه الصورة وسألوهم ماذا ترون؟ وجدوا أن الأمريكان أبناء المجتمع الفردي يميلون لوصف وجه نظر السمكة الواحدة فيصفون المشهد السابق بعبارات مثل سمك تقود سمكا سمك متمرد على المجموعة سمك تسبق البقين إلى آخره بينما الصينيون المجتمع الجماعي ينظرون لوجهة نظر المجموعة ككل فيقولون مجموعة سمك سمك يطارد سمك سمك ينقاض وراء سمك سرب من الأسماك إلى آخره فكيف كانت إجابتك؟ المجتمعات الفردية ليست أفضل من الجماعية في كل شيء فلي كل نوع مميزاته وعيوبه لكن هل معنى هذا أن الاستقلالية والاعتماد على رأيك الشخصي وعدم التأثير برأي الناس يضمن لك الوصول للحقيقة؟ العيب الثاني ملء النقاط العمياء قبل الاستمرار في هذا الفصل تعالوا نكسر الروتين ونلعب لعبة هل ترى هذا الوجه المبتسم؟ ما رأيك في أن نجعله يختفي الآن؟ كل ما عليك فعله هو أن تغمض عينيك اليمنى وتركز بعينك اليسرى فقط على الرقم واحد ثم انتقل ببطء إلى الأرقام التالية بالتتابع الأرقام من 1 إلى 9 بجانبها وجه مبتسم ستجد أن عند رقم محدد أو عدة أرقام سيختفي الوجه المبتسم وعندما تنتقل بنظرك للرقم التالي سيعود الوجه للظهور من جديد شيء عجيب أليس كذلك؟ حدث هذا لأن في عيوننا نقاط عمياء تجعلها عاجزة عن الرؤية في زاوية محددة المهم في الموضوع هو أن تلاحظ معي ما فعله عقلك حين حدث هذا حين اختفى الوجه المبتسم قام عقلك بملء الفراغ بنفس لون الصفحة حيث لا تلاحظ أن هناك شيئا مفقودا فلم ترى مكان الوجه بقعة سوداء مثلا لتدرك أن هناك شيئا ناقصا بل قام عقلك بإكمال المشهد من عنده كي يعطيك انطباعا أن الأمر تحت السيطرة وكل شيء على ما يرام ولا يوجد شيء مفقود العيب الثاني ليس في وجود نيقات عمياء بل في عدم تنبه عقلك لك أن هناك نقطة عمياء كلنا نعاني من نقاط عمياء ومعلومات لا نلاحظ أنها مفقودة ونعيش حياتنا بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يكن فكل ما تراه حولك يتعامل معه العقل بذات الحيلة هنا تكون جاهلا بمعلومة ما لن ينبهك عقلك إلى أن هناك معلومة ناقصة فكثير من الناس يعيشون حياتهم في يقين تام أن الوجه المبتسم غير موجود أصلا لمجرد أنهم ينظرون للأمر من زاوية محددة لا يغيرونها أبدا لذلك تذكر قد تكون الحقيقة موجودة أمامك لكنك غير قادر على رؤيتها لأنها في منطقتك العمياء مثال دون أن تعود ببصرك للصورة السابقة قل لي ما الذي لاحظته فيها حين نظرت للصورة ركز عقلك على ما يعتبره الأكثر أهمية في المشهد وهو النمر الذي يمشي تجاهك وتغافل عن تفاصيل الشارع في الخلفية وملأه بما هو مألوف لديك مجرد شارع لذلك لم تلاحظ مثلا أن رقم الشارع مكتوب بالمقلوب أو أن أعمدة الإنارة موجهة للأعلى لا للأسفل أو أن هناك طبقا طائرا يحلق في السماء أو أن هناك سيارة مرتفعة في الهواء دون عجلات أو أن هناك شخصا يتنزه بدون رأس هكذا تعمل عقولنا وهكذا نصدر الأحكام على الأمور نرى معلومات قليلة ونملأ باقي الفراغات بما هو مألوف من العقل أن ندرك حدود العقل نجيب محفوظ والإنسان رغم هذا القصور الإدراك الواضح مبرمج ليعتقد أن رأيه هو الصحيح دائما ويبدأ في الدفاع عنه في حماس بل في تعصب أحيانا العيب الثالث تأثير المشاعر كلنا نعرف أن المشاعر تؤثر في قدرتنا على التفكير لكن إلى أي مدى وما طبيعة هذا التأثير؟ وجد العلماء أن الإنسان يكون أكثر قابلية للإقتناع برأي ما إذا كان يشعر بمشاعر إيجابية وخصوصا حين يشعر بمشاعر كالسخرية والتفاؤل والحب ودون أن يدرك أن اقتناعه بهذا الرأي يرجع لحالته الشعورية كي نعرف بدقة تأثير المشاعر على عقولنا تعالوا نلعب هذه اللعبة انظر لهذه الأشكال الثلاثة وقل لي أي الشكلين بالأسفل تشعر أنه يشبه الشكل العلوي أكثر الشكل العلوي هو ثلاث مربعات والشكلين السفليين هو ثلاث مثلثات وأربع مربعات وجدت باربرا فريد من أهم العلماء المتخصصين في دراسة المشاعر أن الإجابة ستختلف طبقا للحالة الشعورية للإنسان فالمشاعر الإيجابية تجعل الإنسان يركز على الصورة العامة أما المشاعر السلبية فتجعله يركز في التفاصيل من يشعرون بمشاعر إيجابية سيختارون الشكل الأيصر لأنه يشبه الصورة العامة للشكل العلوي ومن يشعرون بمشاعر سلبية سيرون الشكل الأيمن أكثر شبها للشكل العلوي لأن التفاصيل متشابهة بعبارة أخرى المشاعر السلبية تضيق العقل بينما المشاعر الإيجابية تزيد التساعة وقد ينطبق هذا على إدراك الحياة بشكل عام وليس على الأشكال البصرية فقط المشاعر لها تأثير في طريقة تفكيرنا وقراراتنا ويمكن ملاحظة هذا في كثير من المواقف اليومية مثال بعد قيام ثورات الربيع العربي تنابعت فورا المظاهرات الفئوية مطالبين بزيادة الجورهم رغم تهالك الاقتصاد قد يتساءل البعض فلماذا فعلوا هذا؟ ألا يحبون وطنهم؟ ألا يقدرون الظروف؟ إلا أنهم فعلوا هذا لأنهم يعانون ويشعرون بمشاعر سلبية لذلك يركزون في التفاصيل التي تهمهم وهي تحسين أوضاعهم دون أن يركزوا كثيرا في الصورة العامة الوضع الاقتصادي للبلد وقلة الموارد المتاحة لخزينة الدولة في هذا التوقيت فالقدرة على مراعاة الصورة العامة ووضعها في الاعتبار تحتاج شخصا هادئا لا يعاني وأيضا الشخص الغاضب قد يتهور ويتعدى على من يختلف معه لأنه يركز على التفاصيل مكاسب الموقف الحالي وليست الصورة العامة تبعات هذا السلوك عليه وعلى من حوله على المدى البعيد لأن المشاعر السلبية تجعلنا نركز في التفاصيل للصورة العامة يقول علماء نفس التطوري إن هذا التأثير للمشاعر كان له فائدة كبيرة للبقاء فالإنسان حين يشعر بمشاعر سلبية كالتوتر والقلق والخوف بسبب اقتراب خطر ما سيكون انتباهه مركزا على مصدر الخطر فقط ولا يرى غيره فيلاحظ اقترابه وحركاته ورنقاط ضعفه وكيفية نجاة من هذا الموقف بالتحديد بدلا من إهضار طاقته الذهنية في مجال إدراك أوسع هنا تعتقد أنك تفكر بشكل منطقي راقب مشاعرك في هذه اللحظة لأن المشاعر تلعب دورا كبيرا في توجيه عملية التفكير المنطقي فحكمنا على الأمور ليس منطقيا تماما كما يحل لنا أن نعتقد فالمشاعر جزء من عملية التفكير ذاتها كيف تصبح متفتح الذهن؟ الجهل يؤكد والعاقل يتروى والعالم يشك أرستو تحدثنا عن التصلب الذهني وعيوب العقل فما معنى التفتح الذهني الذي نريد اكتسابه؟ يقول العلماء ان التفتح الذهني هو الرغبة في البحث في أدلة تخالف معتقد شخصي وخططه وأهدافه وتقييم كل دليل بشكل عادل ويعتبر علماء النفس الإيجابي أن التفتح الذهني من أهم القوى الإنسانية ووجدوا أن الذين يتمتعون به يسجلون درجات أعلى في اختبارات الذكاء IQ والأداء الأكاديمي الساد أي أنه مرتبط برقي المستوى الفكري بشكل أهم لذلك لا يتمتع به كل الناس بنفس القدر لماذا يبحث الشخص عن أدلة تخالف آراءه؟ ألن يهز هذا معتقداته ويلخبطه كما يقول البعض متفتح الذهن يحظى بكثير من المكاسب النفسية فهو أقل قابلية للخداع والتضليل من غيره لأن عنده القدر على التفكير النقدي وتمرير كل ما يقال له على عقله للبحث في أدلته قبل تصديقه وغالبا ما يكون أقل قابلية للاستقطاب لأنه مغرم بالبحث عن الحقيقة لا لانقياد وراء أحد متفتح الذهن غالبا ما يكون أقل تعصبا وتطرفا وأكثر تسامحا مع المختلفين معه فهو يعرف الرأي والرأي الآخر فلا يعتبر أن المختلف معه شيطان زنيم بل يتفهم موقفه بل وقد يتعاطف معه أيضا لأنه يفهم دوافعه فالمعرفة تتيح للإنسان القدر على تقمس منطق وجهة النظر الأخرى أي أن تفتح الذهني يجعلنا أقل عرض للوقوع في عيوب التفكير التي تكلمنا عنها فكيف يمكن اكتساب صفة مهمة كهذه واحد فضيلة الشك صفة التصلب الذهني صفة تضرب بجذورها في تاريخنا التطوري وكي نحاقق إنسانيتنا علينا التغلب على هذه الآلية البدائية التي تعمل بها عقولنا فالتفتح الذهني من مكونات الحكمة حسب تصنيف علماء النفس الإيجابي فالشخص الحكيم لا يأخذ حكمته من الرأي الدارج حوله بل من الانفتاح على كل الأدلة والأفكار والترجيح بين الآراء المختلفة من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقى في متاهات العمى ابو الحامد الغزالي انتشار فكرة بين الناس ليس ضمانا لصحتها وكثيرا ما رأينا عبر التاريخ أفكارا صحيحة حاربها الناس وهاجموا أصحابها لمجرد أنها كانت متعارضة مع الاعتقاد السائد مثال هاكمت الكنيسة جاليليو جاليلي حين أعلن أن الأرض هي التي تدور حول الشمس اعترض فقهاء نجدة على تدريس مادة الجغرافيا في المدارس لأن فيها كروية الأرض ودورانها والكلام عن النجوم والكواكب مما أخذ به علماء اليونان وأنكره علماء السلف أنكر الشيخ ابن عثمين دوران الأرض حول الشمس وقال يجب علينا في هذه المسألة أن نؤمن بأن الشمس تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار ليس بسبب دوران الأرض ولكنه بسبب دوران الشمس حول الأرض كما أنكر الشيخ ابن باز مسألة دوران الأرض وقال أما دورانها فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه وقال لو كانت الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار والأنهار والبحار لا قرر لها ولا شاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب ولا تغيرت القبلة على الناس حتى لا يقر لها قرار وبالجملة فهذا القول فاسد من وجوه كثيرة يطول تعدادها أفت الشيخ ابن تيمية بتحريم علم الكيمياء وقال الكيمياء أشد تحريما من الربا والسبب أن كل ما أنتجته الكيمياء من منتجات هي مضاهال خلق الله وبالتالي هي محرمة وهاجم مؤسس علم الكيمياء جابر بن حيان بقوله مجهول لا يعرف وليس له ذكر بين أهل العلم ولا بين أهل الدين وقال عن الخوارزمي مؤسس علم الجبر العلوم الشرعية مستغنية عنه وعن غيره لذلك بدأ رجال الدين في تجديد فهم النصوص الدينية وإعادة تفسير الآيات الكونية بشكل جديد يتناسب مع الحقائق العلمية التي لم يكن يعرفها المفسرون القدماء معظم الناس يكرهون الشك ويعتبرونه شيئا سلبيا وينادون باليقين المطلق غير القابل للنقاش معتبرين أن هذا شيء إيجابي مشكلة هذا الاعتقاد أن العقل البشري يقع في الخطأ ويتعرض للتضليل كما عرفنا والأدلة قد تكون ناقصة فتقودنا لاستنتاج خطأ كما أن فهمنا للأمور نسبي فهل علينا أن نرفض الأدلة الجديدة التي تتعارض مع اعتقادنا القديم؟ الشك هو الضمان الوحيد لمراجعة أفكارنا من حين لآخر اعترافا منا بقصورنا الإنساني فما تعتقد أنه صواب الآن هو أفضل التفسيرات الممكنة إلى أن يتبين لنا دليل يقودنا لاستنتاج أفضل هذا لكنا نبحث عن الحقيقة فعلا قال الإمام الشافعي ما ناقشت عالبا إلا غلبته وما ناقشت جاهلا إلا غلبني لأن الإنسان حين يتعمق في العلم في أي مجال في المجالات يدرك حقيقتين الأولى أن هناك مناطق عمياء فيها الكثير مما لا يعرفه بعد والثانية أن الحقيقة نسبية لها أكثر من وجه ورأي وتفسير لذا ينبغي أن نتفتح على الآراء الأخرى واضعين في الحسبان احتمال أن نكون احتمال أننا قد نكون على خطأ فعقولنا ليست كاملة والاعتقاد بامتلاك الحق المطلق حمق مطلق منظرنا أنه علم فقد جهل ابن القيم الجاهل يشبه شخصا جالسا في الظلام وفي يده شمعة صغيرة تنير له الطريق فأحب هذه الشمعة جدا لدرجة أن عالمه انحصر في ضوئها فقط وأصبح يرفض اقتراب أي شخص بشمعة أخرى أو بكشاف كهربائي قوي كي لا يشتط ضوء شمعته أما العقل فيرحب بأي مصدر للضوء حوله فهدفه هو أن تضيء الطريق لا أن يقدس شمعة ويعيش في ضوءها فقط لذلك يرى أبعد من الجاهل بكثير لكنه يدرك أن هناك مناطق لا تزال مظلمة في هذا العالم وتحتاج لمصادر إضاءة جديدة كي تنيرها المعرفة التي ما فيها جهل هي المعرفة التي ما فيها معرفة النفري قال لي أحد الأصدقاء أنه لا يريد قراءة كتاب معين لأنه يخشى أن يقتنع به بعض الناس يخشون التعمق في المعرفة لأنهم يخافون من اهتزاز معتقداتهم الحالية رغم أن اهتزازها يعني وجود معتقدات أخرى أكثر إقناعا ستبدأ في الترسخ مكانها كي تصبح متفتح الذهن يجب أن تتمتع بالشجاعة الفكرية فلا تخشى مراجعة مسلماتك أو التعمق في وجهة النظر الأخرى خوفا من التأثر بها علامة العقل المتعلم هو قدرته على تداول الفكرة دون أن يتقبلها أرستو لو قرأت فقط ما يوافق وجهة نظرك فلن تتعلم شيئا جديدا وتصبح قراءاتك مجرد اشترار لما تعرفه سلفا فلو كانت أفكارك اليوم هي نفس أفكارك منذ عشر سنوات مضت فأنت لن تتطور ولم تتعلم شيئا جديدا اقرأ ما يستفز تفكيرك ما تختلف معه ما يجعلك تتساءل وتعمل عقلك ما يجعلك تراجع نفسك وتوسع دائرة معارفك لتتطور ذهنيا لست طفلا صغيرا يلقنه الكبار ما يراد له بل أن تناضج وهبك الله عقلا كي تستخدمه وتميز به الصحيحة والأصحة منه لا أن تعتمد طوال عمرك على شخص يفكر نيابة عنك ببساطة انفتح على كل الأراء واسأل نفسك ماذا لو كانت وجهة النظر الأخرى هي الأرجح الإيمان الشك إنهما مثل النهار والليل نجيب محفوظ في نقاش مع شخص يختلف معك في الرأي لو كان الهدف من النقاش هو إفحام الشخص الآخر وهزيمته فلن تستفيد أو تتعلم أي شيء من هذا الحوار ما لم يكن هدفك هو البحث عن الحقيقة وتبادل الأفكار واكتساب معلومات جديدة لاعتبار أنك في مباراة وعليك إفحام الخصم فقط إذا أردت أن تكون متفتح الذهن اسأل نفسك صادقا هل تبحث عن الحقيقة أم تبحث عن إثبات وجهة نظرك المسبقة لعبة قبل أن تتعجب أو تسخر من موقف القدماء الذين عارضوا أفكاراً بديهية تذكر أنها لم تكن كذلك في زمانهم وبيئتهم بل كانت غريبة ومخالفة لما هو سائد ومتعارف عليه كي تضع نفسك في موقفهم ولنرى ماذا ستفعل قل لي ما رأيك في نظرية التطور من حقك أن ترفضها أو تتقبلها أو توافق على جزء منها لا يهم. المهم أن تسأل نفسك صادقا هل قرأت للجانبين جيدا قبل أن تؤيد أو ترفض؟ لو كنت ترفض هل قرأت الأدلة العلمية والدينية التي تؤيدها قبل أن تكون رأيك الخاص؟ لو كنت تقبل هل قرأت الجدل العلمي الدائر حول آلياتها كفكرة التطور الموجه؟ لاحظ أن نظرية الانفجار الكبير التي تقول ان الكون نشأ بانفجار حدث منذ حوالي 15 مليار سنة كان الرجال الدين يهاجمونها حين ظهرت لكنها اليوم مقبولة كاحتمال وارد لا يناقض النصوص الدينية بل وبدأ البعض في تأويل الآيات لإثبات انها تلمح لحدوثه في آية وإن لموسعون هل تتعرف على الأراء المخالفة لك للتفكير فيها وتقييمها وتعديل معتقداتك إن نزم الأمر أم أنك ترفض مبدئياً الرأي الغير مألوف دون محاولة صادقة للبحث عن الحقيقة ما قلت الإمام الشافع الشهيرة رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب تعني أن المعرفة نسبية وأن العقل ليس كاملا وما تعتقد أنه صواب هو نتاج بيئتك وثقافتك ومجهودك العقلي الذي قد يجانبه الصواب دون ان تدري لذلك كان المفتون ينهون فتواهم بعبارة لا تقل أهمية عن الفتوى ذاتها وهي والله أعلم قد تفوق الحقيقة المطلقة قدرة عقولنا المحدودة على الإدراك فكل معارفنا نسبية وقدراتنا الإدراكية قاصرة فليس من العقل أن نعتقد أننا وحدنا من يرى الحقيقة المطلقة الحقيقة مرآة بين يدي الله سقطت فتهشمت لقطع كثيرة أمسك كل إنسان بقطعة ونظر فيها وظن أنه تلك الحقيقة جلال الدين الرومي القاضي في المحكمة يستمر لكن ما حدود الشر من المستحيل أن يعيش المرء حياة طبيعية وهو يشك في كل شيء وإلا أصبح مريضا بالبرانوية ومهوسا بنظريات المؤامرة فهل أمك هي أمك حقا؟ هل هناك من يراقبك؟ هل أنت مستيقظ الآن أم تحلم؟ إلى آخره تحلى بفضيلة الشك لكن في الوقت المناسب والموضوع المناسب مثال القاد في المحكمة يستمع بتركيز لما يقوله كل من طرفي قضية ليستطيع تحديد أيهما الحق ولا يصدق كل ما يقال له أثناء المحاكمة بل يطلب أدلة الطرفين ليستطيع الحكم في النهاية هذا القاضي نفسه حين يغادر قاعة المحكمة ويمشي في الشارع لو سأل شخصا لا يعرفه كم الساعة الآن سيصدق الإجابة فورا دون أن يجري تحقيقا أو يسأل أطرافا أخرى لماذا؟ لأنه لا داعي للشك في كل شيء طوال الوقت دون مبرر شك فقط في الموضوع الذي يهمك لا في كل شيء طوال الوقت فالشك مجرد وسيلة وليس هدفا في حد ذاته تنوع مجالات المعرفة. يقولون إن عالم الفيزياء حين يتحدث عن تركيب القنبلة النووية يكون متخصصا أما حين يتحدث عن التدعيات السياسية والاجتماعية للقنبلة النووية يكون مثقفا الثقافة هي أن تتسع مجالات المعرفة لتشمل أمورا متنوئة خارج نطاق التخصص فيكون المرء ملما بمجال لكنه مطلع باستمرار على مجالات وآراء وأفكار أخرى فتتسع رؤيته للحياة أنت في حاجة إلى قراءة الفلسفة الشعر القصص في حاجة إلى فتح ذهنك على الشرق والغرب ليحصل على التهوية الضرورية فلا يتعفن مصطفى محمود وجد العلماء أن قراءة الروايات الأدبية لها الكثير من الفوائد النفسية فالقصص والروايات من أقدم أساليب التواصل بين البشر وأمخاخنا مجهزة بحيث تنتبه للحكايات أكثر من انتباهها لأي حديث آخر والاندماج في قراءة القصص يجعل كل أجزاء المخ تقريبا تعمل وقراءة الروايات يقول العلماء وسيلة ممتازة لاكتساب مهارات اجتماعية وخبرات حياتية مختلفة مثلا في القصص يرى القارئ تعدد وجهات النظر المختلفة وكيف أن كل شخصية تفكر بشكل مختلف وهو ما ينمي عند القارئ القدرة على فهم دوافع الناس حين تواجه المرء مشكلة في حياته قد يلجأ لحل قرأ عنه في قصة ما على اعتبار أن القصص التي قرأها أصبحت جزءا من خبراته الشخصية وتجاربه في الحياة فلا تكون هذه المشكلة جديدة عليه يواجهها لأول مرة بل يشعر أنها حدثت من قبل وعنده فكرة عن كيفية التعامل معها عند تصوير مخ شخص يقرأ بالرنين المغناطيسي وجدوا أنه يشعر بما يشعر به بطل القصة التي يقرأها بفعل التقمص العاطفي فحين تقرأ قصة تندمج عاطفيا مع أبطالها فتفتح بابا غير محدود للتجارب الإنسانية المتنوعة أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة وحياة واحدة لا تكفيني عباس محمود العقاد قراءة روايات الشعوب الأخرى يوسع مدارك المرء فيتعرف على ثقافات مختلفة وحياة أهلها وطريقة تفكيرهم وأولوياتهم يتقرب من أناس لم يكن ليقابل مثلهم في حياته ويلمس المشترك الإنساني بوضوح حين يندمج مع شخصيات القصة المختلفين عنه قراءة الروايات والدخول في عالم الأدب لون مهم من ألوان الثقافة بلا شك ويفتح الباب للتعرف على مجالات أخرى والانفتاح على حضارات العالم لذلك قال عالم النفس دكتور يحيى الرخاوي يوما إنه تعلم من أدب نجيب محفوظ أكثر مما تعلم من كتب علم النفس من في طفولتي كنت أرفض سماع النصيحة وأضيق ذرعا بها فكن جدي رحمه الله يكرر لي الآية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويقول إنها تتحدث عن الذين يستمعون لكل الآراء والأفكار المختلفة بصدر رحب لتفكري في كل رأي منها لاختبار أحسنه أي أن هؤلاء لا يسمعون قولا واحدا بل عدة آراء يفاضلون بينها ومن يفعلون هذا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بدل هذا التفسير منطقيا وفكرت ماذا عن الذين لا يستمعون إلا للقول الواحد الذي يوافق وجهة نظرهم فقط؟ ماذا عن الذين اكتفوا بما لديهم ويصمون آذانهم عن غيره؟ ويل لطالب علم راضي عن نفسه دكتور أحمد زوين قالها بالعربية في حفل تسلمه جائزة نوبل معظم الناس يستمعون لما يتفق مع توجهاتهم فقط فلو كنت مجددا أو محافظا فأنت تشاهد القنوات التي تتبنى وجهة نظرك وتقرأ الصحف التي تتفق مع أفكارك بل وقد تصادق فقط من يشاركونك التوجه خصية ترشيح الفيديوهات التي تتفق مع ذوقك في موقع اليوتيوب مثلا تعزلك أكثر وأكثر عن الأراء المختلفة فكلنا ندخل اليوتيوب والفيسبوك لكن ما يظهر لي حين أدخله يختلف عن يظهر لك كل مننا سجين لفقاعاته المعلوماتية الخاصة فيها كل ما يوافق وجهة نظره في مختلف المجالات المتطرف ليس بضرورة جاهلا لا يقرأ لكنه يقرأ فقط ما يوافق تطرفه فيوغل فيه أكثر ويترسخ لديه الاعتقاد بأن هذا الرأي هو الصواب ولا سواء دون أن يتعرف على الآراء الأخرى والتوجهات الأخرى اسمع لتفهم لا لترد ستيفن كوفي باختصار ينبغي أن تتأكد من معرفة وجهة النظر الأخرى جيدا قبل أن تزعم أن وجهة نظرك هي الصحيحة لعبة ما رأيك في قضية الموت الرحيم؟ هو السمح للشخص المريض بمرض خبيث ولا يرجى شفاؤه أو تخفيف معاناته بأن يختار الموت بطريقة طبية أو الحقن بجرعة مميتة ليستريح فهل توافق على هذا الأمر؟ فكر جيدا وحدد إجابتك هل فعلت؟ حسناً، قم الآن بالتالي، اذكر أكبر عدد ممكن من الحجج التي تؤيد الرأي المخالف لك يستخدم هذا التمرين للتدرب على التفتح الذهني فقد وجدوا أن الذين يتمتعون بالتفتح الذهني هم القادرون على كتابة أكبر قدر ممكن من الحجج المخالف للرأي الذي يتبنونه أي أنهم على درجة عالية من الاطلاع على رأي الآخر وتقييمه بشكل محايد بعيداً عن الرأي السائد لو كنت تعتقد أنك على صواب دائما وأن كل من يخالفك خاطئ وشرير فأنت في حاجة للتدرب على هذه المهارة فكل وجهات النظر لها ما لها وعليها ما عليها لا شيء في هذا العالم خاطئ تماما فحتى الساعة المعطلة تشير إلى الوقت الصحيح مرتين في اليوم باولو كويلو ومتفتح الذهن هو من يكون رأيه بالتعرف على كل الأراء والتفكر فيها لا بأن يكون جاهلا بالرأي الآخر عدم معرفة الآراء الأخرى هو الوصفة السحرية للجمود والتصلب الفكري ومن ثم التطرف والتشدد إذا أردت معرفة ما إذا كنت متفتح الذهن أم لا فاسأل نفسك ما هي الأسباب الوجيهة التي يستند لها أصحاب الرأي المخالف لك أربعة استغل تأثير المشاعر عرفنا أن المشاعر السلبية تجعلك تركز في التفاصيل وأن المشاعر الإيجابية تجعلنا نفكر في الصورة العامة فأيهما أفضل في عملية التفكير؟ تقول الدراسات أن كل النوعين مفيد في اوقات معينة فالمشاعر الإيجابية مفيدة للتفكير الإبداعي وحل المشكلات بينما المشاعر السلبية مفيدة للتفكير المنطقي وتجنب المخاطرة فلماذا لا نستغل هذا الأمر؟ استشر أناسا من داخل وخارج المشكلة حين يكون الشخص في مشكلة يميل الاستشارة من يعانون من نفس المشكلة كي يفهموه أكثر على اعتبار أن الإيد في المية مزيل الإيد في النار إلا أنه من المقيد أيضا استشارة شخص من خارج المشكلة ولا يعاني منها فهذا يجعل رأيه غير متأثر بالمشاعر السلبية التي يشعر بها من كان بداخل المشكلة ب جرب حالات شعورية مختلفة فكر في الأمر وأنت سعيد متفائل ثم فكر فيه مرة أخرى بعقلية قلق متشائم وهكذا يطرح إدوارد دي بونو علم الأعصاب المتخصص في طرق التفكير فكرة مشابهة فيقول إنه من المفيد أن تفكر بأكثر من عقلية أسمها قبعات التفكير الست كي تستطيع أن ترى الموضوع من أكثر من زاوية وهذه العقليات أو القبعات هي التفكير المتفائل التفكير المتشائم التفكير المنطقي التفكير العاطفي التفكير الإبداعي الخيالي والتفكير في التفكير أي تحديد هدف التفكير وتنظيم الأفكار لا تأخذ قراراً مصيرياً وأنت في ذروة الشعور بعاطفة ما فما تراه منطقياً جداً وأنت سعيد لن يكون منطقياً وأنت قلق أو غاضب إذا أردت اتخاذ قرار مصيري وانت في حالة شعورية جامحة فلا تسرع في اتخاذ هذا القرار قدر الإمكان بل انتظر حتى تصبح حادئاً في حالة شعورية أخرى لتعيد التفكير مجددا، لترى الأمور في ضوء مختلف لترى هل سيظل رأيك ثابتا؟ مثال فوزي تخرج بامتياز من كلية التجارة فقرر في غمرة الإحساس بالسعادة والتفاول أن ينفق كل ما له في إنشاء مكتب فخم للمحاسبة بعدها بيومين توفي أحد أقربائه فشعر بحزن شديد في هذه الأثناء تذكر أن الحياة ليست مشرقة طوال الوقت وأن على المرء أن يتقي شر الأيام فليس من الحكم أن ينفق كل ما له متجاهلا ما قد يخفيه الغد كان متشائما وقتها فلحظ أن إدراك مشروع كهذا ليس سهلاً لمبتدئ مثله وأن عليه أن يكتسب الخبرات العملية اولا كي يفهم متطلبات السوق ويصنع قاعدة بيانات لعملاء المحتملين ما حدث هنا هو أن المشاعر السلبية جعلته أكثر عقلانية في حساب المخاطر كما جعلته يرى التفاصيل بشكل أوضح لو كنت متفائلا سعيدا بشكل مبالغ فيه فلا تتخذ قرارا مصيريا حتى تهدأ افترض الأسوأ لفترة قصيرة من الزمن لأن هذا مفيد لحساب كل الاحتمالات الممكنة تعلم التفكير المنطقي. للبحث عن الحقيقة علينا أن نتعلم كيف نفكر بشكل منطقي ونمارس التفكير النقدي كيف نجد الأدلة ونقيمها ونستنتج منها بشكل صحيح كي لا تسلم عقولنا لأحد ولا نكون عرضا للقياد وراء الفكر السائد أنت الجماعة ولو كنت وحدك ابن مسعود وربما تكون أفضل بداية لهذا الأمر هي معرفة المغالطات المنطقية التي يستخدمها دعاة أي فكر للترويج له أي تلاعب العبارات والألفاظ التي توحي للسامع أنهم يقدمون دليلا يثبت فكرتهم كي لا ننخدع بها ونحن نتناقش أو نبحث عن الحقيقة ومن أشهر هذه المغالطات مغالطة المصادرة على المطلوب أي إثبات الشيء عن طريق تكراره بصيغة مختلفة مثال تستلزم العدالة أن تكون كل الأجور مرتفعة لأن من الحق والصواب أن يكون الناس أقدر على الكسب الوفير بغض النظر عن صدق العبارة الجملة الثانية ليس دليلا على صحة الأولى بل مجرد تكرار لها المغالطة البهلوانية أي تحريف الرأي الآخر لتسهيل الهجوم عليه مثال الأول حرب العراقي كانت خطأ الثاني هل تعني أن تحرير شعوب من ديكتاتورية خطأ وأن عليهم تحمل القهر والذل إلى الأبد لماذا تكره الحرية مغالطة المنشأ أي تشكيك في منشأ الفكرة بدلا من مناقشة الفكرة نفسها مثال لا تصدق هذه النظرية الفيزيائية ألا تعلم أن صاحبها ماسوني صهيوني؟ قد تكون النظرية العلمية صحيحة بغض النظر عن ظروف نشأتها مغالطة السبب الزائف أي اختلال فهم العلاقة بين السبب والنتيجة؟ مثال كان عند صداع فأكلت العسل ونمت فذهب الصداع إذا العسل يعالج الصداع قد يذهب الصداع لأنه نام واصطراح لا لسبب العسل زيادة امتلاك السلاح في أمريكا تؤدي إلى زيادة الجرائم قد يكون العكس صحيحا كذلك الجرائم كثيرة فيشتري الناس السلاح ليشعروا بالأمان مغالطة الاستدلال الدائري أي اثبات الشيء بنفسه دون إعطاء أي دليل جديد مثال الأول ما الذي جعلك ملكا علينا الثاني لأنني أرتدي التاج الأول وما الذي جعلك ترتدي التاج الثاني لأنني ملك عليكم الأول لماذا تؤمن أن الله موجودا الثاني لأن النصوص الدينية تقول هذا الأول ولماذا تصدق النصوص الدينية؟ الثاني لأنها من عند الله مغالطة خطأان يصنعان صوابا اعتباراً الخطأ مقبولاً طالما يحدث في أماكن أخرى أيضاً مثال لماذا هذا الخوف من الفساد في بلادنا؟ الفساد يحدث في أرقى دول العالم الأب يبني التدخين مدر بالصحة الإبن أنت أيضاً كنت تدخن وأنت في سني مغالطة تشبيه الزائف أي ذكر تشبيه سطحي لموضوع ما وجر النقاش حوله لإثبات الفكرة مثال النظام الجمهوري نظام الخاطئ لأن الحاكم هو رأس الدولة ولو أصيب الرأس بمكروه سيموت الجسد تشبيه الدولة بالجسد مجرد تشبيه مجازي لا تنطبق عليه كل أوجه المقارنة فمؤسسات الدولة تستمر في عملها دون رئيس حتى يأتي غيره مغالطة الثنائية الزائفة أي افتراض أن هنالك خيارين فقط ليس أكثر مثال إما توافق على هذه الحرب او ان تكون خائنا جبانا معارضتك للحزب الديني يعني أنك ضد الدين نفسه رفضك لفرض ضرائب جديدة يعني أنك سعيد بعجز الميزانية كيف تصبح انسانا ملخص التفتح الذهني هو الرغبة في البحث في أدلة تخالف معتقد شخصي وخططه وأهدافه وتقييم كل دليل بشكل عدل العقل الإنساني ليس كاملا ويسهل تضليله من آليات العقل التي تقاوم التفتح الذهني ثقافة القطيع نتأثر بمن حولنا وخصوصا في المجتمعات الجماعية ملء النقطة العمياء العقل لا يخبرك بأن هناك نقطة عمياء التأثر بالمشاعر المشاعر الإيجابية تريك الصورة العامة والسلبية ترك التفاصيل لمقاومة هذه الآليات يمكن ممارسة فضيلة الشك وهو عدم اليقين برأيك لأنه صنيعة بيئتك وثقافتك وعقلك الذي قد يضللك تنوع مجالات المعرفة مثل قراءة الأدب لزيادة التقمص العاطفي وفهم دوافع الناس الخروج من الفقاع معرفة أكبر كم من الأدلة التي تؤيد الرأي الآخر استغلال المشاعر لصالحك عدم اتخاذ قرار في ذروة انفعال جرب حالات شعورية مختلفة استشر أناسا من خارج المشكلة تعلم التفكير المنطقي بالتعرف على المغالطات المنطقية كبداية الإنسانية والإرادة نتحدث في هذا الفصل عن أساليب تقوية الإرادة لكن اسمحوا لي في البداية أن أتحدث عن جدل شهير انتقل مؤخرا من ساحة نقاش الفلسفي القديمة إلى معامل العلماء ومراكز الأبحاث الحديثة هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهم حرية الإرادة اقتربوا أيها السادة وتعالوا نشاهد هذا العرض العجيب في هذا الصندوق ذي الواجهة الزجاجية نرى حماما تنظر إلى شاشة صغيرة في ترقب تظهر على الشاشة كلمة دوري فتدور الحمامة حول نفسها فورا تظهر عبارة انقري فتنقر الحمامة على الشاشة في الحال هذا المشهد لم يحدث في سيرك ما بل في معمل للدراسات النفسية فهذا الصندوق هو صندوق سكينر صاحب أهم نظريات التعلم والتي لازالت تدرس وتطبق حتى يومين هذا كيف حدث هذا؟ الأمر بسيط للغاية تقدم مكافأة عند حدوث السلوك المرغوب وعاقب على السلوك المرفوض يتشكل لك السلوك الذي تريده تلقائيا الحمامة تتحرك عشوائيا باحثة عن الطعام كافئها اندارت حول نفسها عند ظهور الكلمة الأولى وكافئها حين تنقر باحثة عن الطعام مع ظهور اللافتة الثانية تحصل بذلك على السلوك الذي تريده بالضبط هكذا ببساطة بالتكرار ستعتاد الحمامة على هذا وستجد نفسها رغبة في الدوران حين ترى الكلمة الأولى والنقر حين ترى الكلمة الثانية دون أن تفهم أو تعرف لهذا سببا وسيصبح هذا جزءا من سلوكها الطبيعي الكثير مننا يعرفون تجربة سكينر ودرسوا تطبيقاتها في مجالات التعليم والتدريب إلا أن كثيرين لم يسمعوا عن الضرجة العلمية والأخلاقية التي أثيرت حول هذا الرجل والتي وصلت لحد قياب المحتجين برفع دمية مشنوقة عليها صورته واسمه فما الذي دفعهم لهذا بعد نجاح تجاربه وتطبيق نظرياته قام بتأليف كتاب مثير للجدل اسمه ما بعد الحرية والكرامة يقول فيه ان تجاربه تثبت ان حرية الاختيار والارادة مجرد وهم وان الانسان مسير لا مخير يقول سكينر ان عاداتنا وسلوكياتنا قد تم تشكيلها بالاحداث التي تحدث في حياتنا فحين يقوم الانسان بسلوك ما تصحبه نتيجة طيبة تحقيق هدف، إطراء، لذة، شعور إيجابي يترسخ عنده هذا السلوك ويصبح جزءا من عاداته بشكل أوثوماتيكي بينما السلوك الذي تصحبه نتيجة غير مرغوبة، هزيمة، ألم أو شعور سلبي سيتعد عنه الإنسان تلقائيا ويتوقف عن ممارسته ينطبق هذا على كل الممارسات والعادات اليومية في حياتنا دون أن ننتبه إلى ذلك أي أن كل أفعالنا وأفكارنا ومعتقداتنا ما هي إلا نتاج البيئة التي تربينا ونعيش فيها لا فضل لنا في الأمر ولا اختيار بالضبط كالحمامة في سندوق سكينر لقى الرجل معارضة شديدة من كثيرين ومنهم العالم المشهور ناعوم تشومسكي الذي رد عليه في مقال شيء نشر وقتها فما يقوله الرجل يتعارض بشكل صارخ مع مسلمات تهز نظرتنا للمعنى مع وجودنا ذاته كانت هذه الضجة في سبعينات القرن الماضي مرت سنوات عشرات السنوات وأصبحنا في القرن الحادي والعشرين وتطورت التكنولوجيا وأساليب القياس النفسي تقدمت وسائل تصوير المخ ومراقبة عملياته الداخلية لتزيد الأمر تعقيدا والنقاش احتداما فقد ظهرت دراسات حديثة تؤكد أن كلام الرجل ليس بعيدا عن الحقيقة وأن الإنسان يبدو أنه مسير بالفعل الإنسان آلا بيولوجيا يقول بعض العلماء إن تصرفات الإنسان صنيعة البيئة التي يعيش فيها والتي تدفعنا بالتالي لسلوكيات معينة دون أن ندري تجربة قام العلماء بمجموعة من التجارب حول هذا الموضوع فطلبوا من متطوعين أن ينظروا لشاشة تظهر عليها كلمات متتابعة وعلى كل شخص أن يحدد ما إذا كانت هذه كلمة حقيقية أم لا كان هدف التجربة هو أن يتعرض الشخص دون أن يدري لمجموعة من الكلمات المختارة بعناية فالبعض تعرض لكلمات سلبية توحي بالوقحة مثل قاطع ضايق ازعج إلى آخره ثم تعرض غيرهم لكلمات توحي بالتهذيب ذوق تقدير احترام واسط بعض الكلمات الزائفة مثل حقق قنبقق وكانت النتيجة مثيرة للغاية فقد لحظ العلماء أن الذين تعرضوا لكلمات الوقحة هذه كانوا يقاطعون الباحث أثناء كلامه بشكل أكثر وأسرع من الذين تعرضوا لكلمات توحي بالأدب والتهذيب يقول العلماء إن هذا يحدث لأن العقل الباطن استجاب للمؤثرات الخارجية وتأثر بها فدفعهم بشكل لا واعي لهذا التصرف فلو سألتهم لماذا تقاطعون الباحث سيبررون هذا بأشياء منطقية كثيرة دون أن يعرفوا أن السبب الحقيقي هو أن العقل اللواعي قد تأثر بهذه الكلمات لا إرادياً فهل هم أحرارا تماما في تصرفاتهم كما يعتقدون قد يقول قائل إن الإنسان يتمتع بحرية الإرادة بدليل أننا نشعر أننا لنا حرية إرادة إلا أن علماء يقولون إن هذا الشعور مجرد وهم لأن القرارات يتم اتخاذها في عقلك مسبقا قبل أن تتخذها أصلا كي أوضح لك ما أقصد تعال نلعب هذه اللعبة أحضر ساعة بها عداد أو مؤشر للثواني ثم انظر للرسم الذي أمامك الآن وقرر دائرتان إما أن تختار الدائرة اليمنى أو الدائرة اليسرى وحين تفعل هذا اكتب الثانية التي اتخذت فيها هذا القرار أو رقم الذي أشار له عقرب الثواني لحظة اتخاذك القرار اتخذت القرار في الثانية رقم؟ حسنا هل انتحيت؟ جميل تأمل معي إذن الحقيقة العلمية التالية هذا القرار الذي اتخذته الآن قد تم اتخاذه في مخك قبل الرقم الذي كتبته بفترة تصل إلى عشر ثوان كاملة تجربة ما قمت به للتو شبيه بمجموعة تجارب لا زالت تثير جدلاً واسعاً حتى اليوم جاء العلماء بمجموعة من الناس ووضعوا أمام كل منهم زرين زرا أيماً وزراً أيسر وطلبوا من كل شخص أن يضغط على أي زر باختياره الحر كما فعلت أنت منذ قليل وباستخدام الرانين المناطسي الوظيفي FMRI قام الباحث برصد ما يحدث في مخ المشارك وهو يتخذ هذا القرار فوجد أن هناك نشاطا يحدث قبل أن يعتقد الشخص أنه قد اتخذ القرار بفترة تصل إلى عشر ثوان ليس هذا فقط بل أن الباحث استطاع بدرجة عالية من الدقة بمراقبة نشاط المخ أن يعرف أي زر سوف يختاره الشخص بعد عشر ثوان يقول هؤلاء الباحثون أن الإنسان حين يتخذ قرارا واعيا لا يعلم أن هذا القرار قد تم اتخاذه مسبقا في عقله دون أن يدري وهذا يعني أن الاختيار الواعي مجرد أهم أن تكون حرا وللك الكثير من التجارب والدراسات تثبت نفس الفكرة أن هناك قرارات يتم اتخاذها في العقل قبل أن يعي الإنسان أو يدرك هذا لن أذكرها جميعا اختصارا للوقت ويقال دائما إن هذا معناه أن الإنسان لا يتمتع بحرية الإرادة كما يظن فنحن نعتقد اننا نتخذ قرارات حرة إلا أننا مجرد آلات بيولوجية قطار يمشي على القضبان معتقدا أنه يختار مساره بحريه هل نحن احرارا حقا ام عبيد لكيمياء يؤمن معظم البشر ان حريه الاختيار جزء اصيل من انسانيتنا لاسباب دينيه وفلسفيه واخلاقيه كثيرة كيف يحاسبنا الله في الاخره إذا كنا مجرد دمى تتحرك رغم عنها تبقى لكيمياء عقولها كيف نحاسب شخصاً على جرم ارتكبه إذ لم يكن اختياره حرا يتحمل كل تبعاته الأخلاقية والقانونية؟ حسنا لو كان الإنسان حرا كما ندعي، فكيف إذن يمكننا التعامل مع هذه التجارب؟ فكر في الأمر. التفسير في دراسات عن من نفس الإيجابي هناك تأكيد أن هناك حرية اختيار، وأن الإنسان متحكم في حياته بقدر كبير، وأنه ليس ضحية الجينات أو البيئة المحيطة به فقط فكيف نفسر إذن أن العقل يتخذ القرارات دون علمنا؟ يمكن تفسير الأمر كالتالي التجارب السابقة تثبت أن العقل الباطن هو الذي يتخذ هذه القرارات وأن له تأثيرا قويا لا يمكن إنكاره لكن في المقابل أنت تمتلك دائما حق الفيتو أي في إمكانك رفض أو تغيير ما قرره العقل الباطن ففي دراسة حديثة جدا استطاعوا تسجيل النشاط عقل واعي يستطيع إبطال القرار الذي اتخذه العقل الباطن مسبقا كيف نفهم الموضوع أكثر؟ دعنا نتصوره على هذا النحو تخيل مديرا لديه سكرتيرا نشيطة تدير مكتبه السكرتيرا تقوم بكل الأعمال الروتينية المكتبية من تحديد المواعيد وترتيب الملفات والرد على التليفونات دون أن يعلم المدير عن كل هذه التفاصيل شيئا لأنه مشغول بأشياء أخرى نظمت السكرتيرا جدول المواعيد ثم أخذته للمدير كي يوافق عليه سارت إليه وفتحت الباب ووضعته على المكتب استغرق هذا عشر ثوانين فلم يعترض المدير ولم ينظر للملف لأنه مجغول بأشياء أهم من هذه الأعمال المكتبية الروتينية حسنا هل يمكننا القول إن السكرتيرا هي التي تتخذ القرارات؟ أم أن المدير لا يزال صاحب اليد العليا في الموضوع برمته؟ هذا بالضبط ما يحدث في عقولنا طوال الوقت المدير هنا هو العقل الوعي والسكرتيرا هي العقل الباطن يقومان بنفس هذه الأدوار فنحن نعطي زيمام الأمور للعقل الباطن كي يتولى اتخاذ القرارات العادية بشكل أوتوماتيكي دون أن ننتبه لما يفعل من الطبيعة أن تقوم السكرتيرا بكثير من التحضيرات والقرارات دون أن يعرف المدير عنها شيئا إلا أن تأتيه ليوافق عليها أو يرفضها تماما كالطيار الآلي الذي يتولى قيادة الطائرة بينما الطيار الحقيقي لا يتدخل إلا عند اللزوم تماما كما تقود أنت السيارة وأنت شارد في موضوع ما أو تحدث شخصا بجوارك بينما العقل الباطن يتولى القيادة أليا أي أن المدير بإمكانه رفض اقتراح السكرتيرا لو أراد في تجربة الأزرار لا يوجد أي صراع نفسي أو تعارض في الرغبات من أي نوع فما الضرر من اختيار الزر الأيمن أو الأيسر؟ سيختار العقل الباطن شيئا بشكل لواعد ولن يعارضه العقل الواعي غالبا فلا يوجد مبرر للرفض كل ما فعلته التجارب السابقة هو أنها رصدت جدول المواعيد وهو لا يزال على مكتب السكيرتيرا الطيار الآلي وهو يقوم بعمله إلا أن هذا لا ينفي أن العقل الواعي المدير أو الطيار هو صاحب الكلمة العليا وحق التدخل والرفض هنا يصله القرار حق الرفض هذا هو ما نسميه قوة الإرادة أو التحكم في النفس يحدث الصراع النفسي حين يريد العقل الباطن شيئا بشدة لكن العقل الواعي يرفضه ويريد عكسه يرفض العقل الواعي التدخين بينما يحبه العقل الباطن كأن تريد الابتعاد عن الطعام غير الصحي لكن العقل الباطن يريده تريد الاستيقاظ مبكرا للحاق بموعد بينما يريد العقل الباطن الاستمتاع بدفء الفراش تريد العب الرياضة لكن يفضل عقلك الباطن الراحة وتوفير الجهد إلى آخره هذا الصراع النفسي يحدث لنا جميعا في مجالات الحياة المختلفة هنا تجبرك الحسابات المنطقية ومتطلبات الحياة على اتخاذ قرار متعارض مع شيء فطري في داخلك وتحتاج لقوة الإرادة كي تنتصر في هذا الصراع فكيف نفعل هذا؟ كيف تقوي إرادتك؟ يعتبر التحكم في النفس؟ من أهم القوى الإنسانية على الإطلاق فالتحكم الذاتي يساعد الإنسان في جوانب كثيرة من حياته كالقدرة على اتخاذ قرارات غير متأثرة بالمشاعر والتوقف عن فعل الأشياء الخطأ رغم كونها فطرية أو غريزية والالتزام بأهداف بعيدة المدى أيا كانت المغريات التي تبعدك عنها أي أنها صفة مرتبطة بشدة بالمثابرة والتفوق والنجاح عموما خالف نفسك تسترح علي بن أبي طالب فالتفوق دراسي مرتبط بصفة التحكم الذاتي أكثر من ارتباطه بمستوى الذكاء لأن شخص الذي يتمتع بالتحكم الذاتي يستطيع إجبار نفسه على الجلوس للمذاكرة لفترة طويلة مقاوماً الرغبة في القيام بأشياء أكثر امتاعاً كما يساعد التحكم الذاتي في تحسين الصحة بإجبار الإنسان نفسه على تناول الطعام الصحي مقاوماً رغبته الغريزية في تناول طعام غير صحي أو في أي مجال من مجالات الحياة من حسن الحظ قوة الإرادة يمكن تنميتها بالتدريب وهناك العديد من الأسليب التي تمكننا من تقوية عضلة التحكم الذاتي ليكون أداؤها أفضل فكيف نفعل هذا؟ واحد تدريب عضلة الإرادة وجد العلماء أن تقوية الإرادة في مجال تجعلها قوية في مجالات أخرى كالعضلة الحقيقية التي إذا مرنتها على حمل الأوزان في صلة الألعاب الرياضية سيمكنها بعد ذلك حمل أي شيء في أي مكان تجربة طلب العلماء من مجموعة من الناس أن يرغموا نفسهم على ممارسة عادات يومية جديدة مثل غسل الأسنان باليد اليسرى بانتظام أو تغيير طريقة المشي والجلوس ليكون الشخص منتصب القامة أكثر أو تسجيل مصاريفهم بدقة التحكم في مشاعرهم كتابة كل أنواع الطعام التي يتناولونها إلى آخره كان الهدف هو تدريبهم على الالتزام عموما ليروا ما تأثير هذا في تقوية عضلة الإرادة في باقي المجالات وبالفعل بعد ممارسة هذا لمدة إسبوعين وجدوا أن الشخص يكون أداؤه أفضل في اختبارات التحكم الذاتي في جوانب أخرى في حياته معنى هذا أن تدريب النفس على التحكم في جوانب بسيطة في حياتك سيجعلك أفضل في التحكم الذاتي عموما الذين يلزمون أنفسهم بتصرفات بسيطة أي كانت هذه التصرفات يقومون بتدريب عضلة التحكم الذاتي في مجالات أخرى فقم بإلزام نفسك بتكرار عادة بسيطة جديدة كل فترة لتدرب عضلة الإرادة 2- ترشيد الاستهلاك كل من يوارس الرياضة يعرف أن التدريب مهم ويعلم أن الراحة مهمة أيضا كي لا تتمزق العضلة أو تصاب بالإرهاق وجدوا أن الإرادة ينطبق عليها نفس الأمر كما أثبتت تجربة الشيكولاتة والفجل تجربة جاء العلماء بمجموعة من الناس الذين لم يأكلوا منذ فترة ويشعرون بالجوع ويجلسوهم في غرفة في وسطها طويلة عليها طبق كوكيز شوكولاتة مخبوزة حديثا وكانت رائحتها الشهية تفوح في الغرفة لدرجة أن الباحثين في المعامل المجاورة اشتكوا من أن الرائحة تمنعهم من التركيز قيل لبعض المشاركين أن التجربة تتطلب منهم أن لا من طبق الشوكولاتة هذا بل من الطبق الآخر الذي يحتوي على الفجل لك أن تتخيل صعوبة هذه المهمة العسيرة التي قام الناس بها مضطرين قبل أن ينتقلوا للجزء الثاني من التجربة وفيه طلب منهم الباحثون أن يحلوا مجموعة من الألغاز شديدة الصعوبة مستحيلة الحل بهدف معرفة الوقت الذي سيستغرق الشخص في المحاولة قبل أن يتوقف يائسا كان الهدف من هذه التجربة هو جعل هؤلاء الناس يستهلكون قوة إرادتهم في مقاومة الرغبة الشديدة في أكل الشوكولاتة ليعرفوا ما إذا كانت ستضع في الجزء الثاني من التجربة أم لا وبالفعل لاحظ العلماء أن الذين قاوموا أكل الشوكولاتة يأسوا بسرعة بينما الذين لم يطلب منهم أن يمارسوا التحكم الذاتي وأكلوا ما يريدون كان إصرارهم أكبر على حل الألغاز واستمروا في المحاولة لفترة أطول ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن رصيدك في التحكم الذاتي ليس ثابتا بل يزيد وينقص على مدار اليوم حسب استخدامك كالعضلة يمكن أن يصيبها الإرهاق أو كالبطارية التي تستهلك وتحتاج إلى إعادة شحن ينصح العلماء بتوفير طاقة الإرادة لاستخدامها فيما هو أهم مدلا من استهلاكها في معارك جانبية عديدة ترهق هذه العضلة وتستنفذ رصيدها كما ينصحون أن تكون تدريبات الإرادة مرهقة مبالغا فيها فتؤدي لنفاد رصيد قوة الإرادة سريعا إرادتك قد تكون قوية الآن لكنها لن تكون بنفس القوة طوال الوقت، لذلك تجنب المغريات في الأوقات التي تكون فيها منهك الإرادة، فإذا كنت قد بدأت اتباع نظام غذائي ما، قد يكون مفيدا أن تتجنب المرور بانتظام من أمام المطعم الذي تنبعث منه رائحة الطعام الذي تحبه، لا تكون قاسيا على قوة إرادتك فتستهلكها سريعا. 3- الرياضة البسيطة هناك دراسات عديدة أظهرت أن التمارين الرياضي المفاجئة تزيد من قدرتنا على التحكم ذاتي مثال كان عصام قد بدأ نظاما غذائيا لكن في يوم من الأيام وجد أنه يريد طبقا من الحلوى بعد الغداء ففتح الثلاج وأخذ قطعة كبيرة من الكنافة التي جاء بها أحد الضيوف حين زارهم وعاد بها إلى الصالة كي يأكلها وهو يشاهد التلفزيون كانت زوجته تساعده على الانتظام في الرجيم فأخذت الطبق منه وقالت له مزحة لن أعطيها لك إلا حين تمارس بعض تمارين الضغط اقتنع عيصان بالفكرة وقام بالفعل ليمالس تمارين الضغط كي يحرق بعض السعرات وعندما امتهى ذهب ليتناول طبق الكنافة إلى أنه لحظ شيئا غريبا وأنه اكتفى بنصف الطبق فقط ووجد نفسه يتوقف عن الأكل في بساطة ويسيطر على رغبته في تناول المزيد فقام ووضع الباقي في الثلاجة متعجبا وجدت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة الخفيفة بشكل مفاجئ تساعد في تقوية التحكم الذاتي كأن يقوم الشخص مدة نصف ساعة بالهرولة أو ممارسة تدريبات الأيروبيكس او تمرين الأثقال في مجموعات بينها فترات راحة بسيطة يفسر البعض هذه النتيجة بأن التدريبات البدنية تنشط الدورة الدموية وتساعد على ضخ المزيد من الدم والأكسوجين إلى قشرة الفص الجبهي في المخ المسؤولة عن وظائف التحكم الذاتي لذلك إذا أردت أن تقاوم رغبة داخلية لا تريدها فقم بممارسة الرياضة لنصف ساعة وستجد أن هذا قد أعطاك دفعة كبيرة وقام بشحن رصيدك من قوة استعن بالسكر التحكم الذاتي شيء مرهق ذهنيا وجسديا ووجدوا أنه يستهلك الطاقة من الجسم فتقل نسبة الكلوكوز في الدم لذلك يحتاج الإنسان لتعويضه كي يستطيع ممارسة هذا المجهود مرة أخرى فالمخ يحتاج إلى الجلوكوز، السكر، كي يستطيع ممارسة التحكم الذاتي تجربة أحضر أحد العلماء مجموعة من المتطوعين ودعاهم في الاستراحة لشرب عصير الليمون لحين مجيء موعد التجربة كان قد أعطى بعضهم عصير ليمون مضاف إليه سكر والبعض الآخر عصير ليمون محلى بمكسبات طعم، أي بدون سكر وبعد ذلك دعاهم للمشاركة في التجربة التي كانت تقييميا لمستوياتهم في التحكم الذاتي لاحظ الرجل أن الذين كانت أكوابهم تحتوي على السكر كانت تحكمهم الذاتي أفضل بشكل ملحوظ من الآخرين قد يبدو هذا الأمر عجيبا لكن لو فكرت في الموضوع ستجد أنه مألوف يحدث في حياتنا ونراه حولنا يوميا مثال أنور شخص لطيف إلا أنه يكون عصبيا بشكل كبير حين يكون صائما لذلك يتجنب الدخول في جدال مع أحد لأنه قد ينفعل ويتكلم معه بشكل غير لائق ثم يندم بعد ذلك على أنه تصرف بهذا الأسلوب ويحاول التواصل معه ليعتذر كما يجد صعوبة في اتخاذ القرارات الصعبة في العمل وهو صائم وكان يفسر هذا بقلة التركيز هل لاحظت ما حدث؟ نقص الاغلوكوز في الدم يؤدي إلى ضعف التحكم الذاتي لذلك يكون التزام الصائم بالتحكم الذاتي تدريبا مضاعف الصعوبة وأيضا يمكننا ملاحظة أن الذين يمارسون الرجيم القاسي المفاجئ غالبا ما يفشلون في الاستمرار فيه بعد بضعة أيام لأن النقص المفاجئ في الجلوكوز يضعف من إرادتهم ومقاومتهم لإغراء الطعام وينصح المتخصصون باتباع الرجيم متوازن تدريجي لا يسبب هذا السقوط المفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم حسنا كيف نستفيد من هذا الكلام؟ ببساطة لو أردت مقاومة رغبة ما أو اتخاذ قرار مصري فالأفضل ألا تفعل هذا حين تكون جائعا وأيضا قد يكون من المفيد تناور قطع صغيرة من الحلوى قبل ربع ساعة من رغبتك في ممارسة التحكم الذاتي إذا شعرت بإرهاق ذهني ونفاذ رصيدك انتبه جيدا لأن هذه النصيحة ليست أسلوب حياء ولا تصلح وحدها لتقوية التحكم الذاتي على, البع على المدى البعيد لكنها نصيحة إجرائية قاصيرة المدى تصلح لساعة من الزمن أو نحو ذلك إذا شعرت بإرهاق عضلة الإرادة واستنفاذ لرصيدك من التحكم الذاتي فكمية صغيرة من السكر تكفي لحدوث الأثر المطلوب شبك عصير قطعة بمبوني مكعب شكولاتة إلى آخره واحظ أن كمية صغيرة جدا تكفي فلا تأكل صنية كنافة أو قالبا من الحلوة مدعيا أنني نصحتك بهذا كمية صغيرة جدا تكفي لدرجة أن دراسة وجدت أن مجرد المضمضة بالغولوكوز دون بلعه تشحن رصيد الإرادة 5- كن سعيدا الذين يشعرون بمشاعر إيجابية يكونون أكثر قدرة على التحكم الذاتي وتكون إرادتهم أقوى تجربة وجد العلماء أن الشخص حين يشاهد فيلما كوميديا او يتلقى هدية غير متوقعة تزداد قدرته على التحكم الذاتي ومقاومة المغليات التي يتعرض لها أن عضلة الإرادة تزداد قوة حين يشعر الإنسان بمشاعر إيجابية وعلى العكس من هذا حين يكون الإنسان حزينا أو مهموما أو شاعرا بشعور سلبي تضعف إرادته يحدث هذا لأن التحكم الذاتي عملية مرهقة نفسيا من يشعر بمشاعر إيجابية يمكنه أن يتحمل أما صاحب المشاعر السلبية فيميل لتجنب المزيد من الألم والإرهاق وقد يستسلم لرغباته وغرائزه كي يخفف عن نفسه كمن يأكل بشراها حين يكون حزينا أو من يعاقر الخمر أو المخدرات بعد تعرضه لصدمة حين تكون إرادتك أقوى كن انسانا سعيدا اسعى لتقدير نفسك وممارسة أشياء تسعدك في جوانب أخرى فالمشاعر الإيجابية تعيد شحن رصيدك من قوة إرادتك لا تصغي لدعاة الكآبة الذين يثيرون فيك مشاعر الضيق والحزن والإحساس بالذنب والألم طوال الوقت مدعين أن هذا ما سيجعلك قادرا على التحكم في رغباتك وعدم الوقوع في الخطأ فالعكس هو صحيح المشاعر السلبية ستجعلك ضعيفا تعيسا وتجعل مقاومة الرغبات أصعب وأكثر مرارا لو أردت أن تقوي إرادتك في موضوع معين اشحن رصيدك في جوانب أخرى استمتع بالحياة وقم بالترفيه عن نفسك ولا تجعل حياتك كلها كبتا وتضييقا أطلق لنفسك العنان في بعض الجوانب كي تستطيع التحكم في نفسك في الجوانب الأخرى 6- تأجيل المكافأة تأجيل المتعة لوقت لاحق هو التحكم الذاتي في أوضح صغره لذلك فمقاومة الرغبة في المتعة الفورية يقوي عضلة الإرادة تجربة هل تذكرون تجربة حلوة المارشميلو؟ لا تأكل قطعة الحلوة هذه لأنني سأعطيك قطعتين عندما أعود هكذا يقول الباحث للطفل في هذه التجربة قبل أن يغادر الغرفة تاريكان الطفل أمامه قطعة الحلوى في هذه التجربة الشهيرة وجدوا أن الأطفال الذين يستطيعون تأجيل متعة أكل الحلوى وينتظرون الباحث حين يعود يكونون أكثر نجاحاً في حياتهم حين يكبرون فبعد سنوات يعود الباحث ليرى نفس الأطفال ليعرف التغيرات التي طرأت عليهم فوجد أن أصحاب التحكم الذتي أصبحوا أكثر استقراراً في علاقاتهم وتصرفاتهم وأفضل في تقييمه الدراسي بل وأقل عرض للسمنة بعد ثلاثين سنة من هذه التجربة يمكننا أن نرى المنطق في هذا الأمر فأي نجاح في الحياة يحتاج إلى تأجيل المتع مؤقتا للتركيز في نشاط ما يعطينا مكافأة كبيرة في المستقبل التعلق بهدف مستقبلي وبدل المجهود والتضحية بالمتع العابرة في سبيل تحقيقه هو المباشر مباشر للتحكم الذاتي ووصفة سحرية للنجاح في أي مجال وجد العلماء أن الذين يتدربون على تأجيل المتع تقوى عضلة الإرادة لديهم ويستطيعون مقاومة رغباتهم الملحة فعود نفسك على تأجيل الرغبات الفورية لوقت لاحق وليكن هذا النمط لحياتك اليومية كي تعتاد على هذا الأمر فمثلا لا تشتري شيئا غاليا تريده وأنت تتسوق بل انتظر لليوم التالي لا ترد على كل من يقوم باستبزازك بل افعل هذا بعد عشر دقائق لا تدخل موقع الفيسبوك إلا بعد انتهاء العمل او المذكرة لا تتناول الحلوى إلا بعد ساعتين من الغداء لا تبدأ قراءة الفصل التالي إلا غدا 7- برمج عقلك الباطن بدلا من الاعتماد على قوة الإرادة لإحداث التغيير الذي تريده لماذا لا تغير منبع المشكلة؟ إذا كان العقل الباطن هو من يتخذ القرار المبدئي فلماذا لا نسعى لتغيير رأيه لتخفيف الصراع النفسي من الأساس؟ لماذا لا نغير رأي السكرتيرا بدلا من تركيزنا على المدير؟ يمكن أن نفعل هذا بثلاث طرق اولا تعرض لمؤثرات إيجابية الإنسان يتأثر بالبيئة المحيطة به كما عرفنا من تجربة كلمات الوقاحة فحاول أن تحيط نفسك بمؤثرات إيجابية تنفذ إلى عقلك الباطن فتساعدك على اكتساب السلوك المطلوب قم بتغيير الأماكن التي ترتادها والتي ترتبط بالعادات السلبية تعرف على أناس جدد يمارسون العادات التي تريد اكتسابها فهذا يلعب دورا كبيرا في صياغة عادات جديدة لمجارات البيئات الجديدة لو أردت الإقلاع عن التدخين تجنب الجلوس في المقهى المرتبط بهذه العادة اشترك في صالة للألعاب الرياضية للتعرف على أناس جدد يتكلمون كلاما مختلفا ولهم اهتمامات مختلفة تعرف على الناجحين والإيجابيين والمثقفين وقضي وقتا أطول معهم لو أردت أن تتغير غير المؤثرات المحيطة بك على الأقل في البداية كي يكون التغيير أسهل ثانيا الثواب والعقاب كالحمامة في صندوق سكينر من المفيد أن تكافئ نفسك إذا فعلت السلوك الذي تريده وتعاقد نفسك إذا لم تفعل السلوك الذي تريده تسمى هذه الطريقة الاشتراط الإجرائي كافئ نفسك عن طريق أن تفعل شيئا تحبه تذهب للسينما تخرج مع الأصدقاء تقرأ كتابك المفضل تسترخي في بنيو مملوء بمياه ساخنة إلى آخره أو أن تتوقف عن فعل شيء تكرهه أن تأخذ راحة من واجبات مرهقة تنام وتغلق المنبه إلى آخره أعقد نفسك عن طريق أن تفعل شيئا تكرهه ترغم نفسك على فعل شيء لا تحبه كتناول طبق من الجرجير قراءة كتاب ممل تتهرب من قراءته، أو أن تمتنع عن فعل شيء تحبه. تذكر أن المكافأة والعقاب يكونان على المجهود الذي بذلته لا على نتيجة نهائية. إذا قمت بما عليك على أكمل وجه، ولم تحقق النتيجة المرجوة لسبب لا يد لك فيه، فكافئ نفسك. ثالثا، فلسف الأمور لصالحك. ما يجعلنا نحيد عن هدفنا إلى هدف آخر وفرعي، هو أن عقلان الباطن يشعر أن هذا الهدف الفرعي له فائدة إيجابية لحظية واضحة متعة لذة إلى آخره أكثر من الهدف الآخر بعيد منال التفكير بشكل يطفي عمقا فلسفيا للأمور هو ما يجعلك قادرا على التعلق بأشياء مهمة على حساب متع لحظية الشخص الذي يبتعد عن الزنة مثلا ولا يبتعد عن اللذة والمتعة لكنه يبتعد عن القيام القبيحة كالخيانة والدنس والمعصية إلى آخره أي أن إطفاء معاني جيدة أو سيئة على الأشياء هو ما يجعلنا قادرين على حبها أو كرهها <تصفيق> في تكرار لتجربة حلوات المارشميلو وضع العلماء الحلوى أمام مجموعة من الأطفال وطلبوا منهم عدم تناولها لكنهم طلبوا منهم تخيل هذه الحلوى مجرد دخان أبيض لا حلوى وقتها استطاع الأطفال الصبر لفترة أطول اقنعوا عقلك الباطن بشيء وتكراره حتى وإن كان غير حقيقي وغير وقعي كفيل بجعلك تنفر من الشيء الذي لا تريده مثال اعتذر لأنه مقزز لو أعطيتك طبقا من معجون الشيكولاتة ورحت وردد بجوار أثنيك بشكل متواصل إنها تشبه الفضلات البشرية فهل ستكون مستمتعا بأكلها أم ستنزعج وقد تشعر بالإشمئزاز منها؟ أنت تعرف ان هذا التشبيه غير صحيح لكن العقل الباطن لا يعلم فهو لا يفرق كثيرا بين ما هو منطقي وما هو غير منطقي فحاول استغلال هذه النقطة لصالحك كيف تصبح إنسانا؟ ملخص. بعض العلماء يقولون إن حرية الإرادة مجرد وهم العقل الباطن هو ما يحدد الرغبات مبدئيا قبل أن يدرك الإنسان هذا العقل الواعي يستطيع رفض هذه الرغبة اللاواعية مقاومة الرغبات يتم باستخدام الإرادة أو التحكم الذاتي قوة الإرادة كالعضلة يمكن أن يصيبها الإرهاق كما يمكن تقويتها بالتدريب تقوية عضلة التحكم الذاتي في جانب من جوانب الحياة يجعلها قوية في جوانب أخرى أيضا يمكن تدريب عضلة الإرادة عن طريق تدريب العضلة إلزم نفسك بتكرار عادات بسيطة يومية لمدة اسبوعين ترشيد الاستهلاك عدم إرهاق عضلة التحكم الذاتي تجنب أوقات الضعف الرياضة البسيطة كالهرولة وتمرين آيروكس في مدموعات لمدة نصف ساعة الاستعانة بالسكر رفع نسبة الجولوكوز في الدم يحسن التحكم الذاتي مؤقتا كن سعيدا المشاعر الإيجابية تساعد في تحسين التحكم الذاتي تأجيل المكافأة تدريب يقوي التحكم الذاتي في جوانب أخرى برمج عقلك الباطن التعرض لمؤثرات إيجابية الثواب والعقاب فانسف العمور لصالحك الإنسانية والدين حكاية حي في البداية اسمح لي أن أحكي لك هذه القصة القديمة كان يا مكان كان هناك جزيرة نائية بعيدة تدعى جزيرة واق الواق فيها صوت بكاء طفل رضيع جاء ولم يكن هناك إنسان غيره على هذه الجزيرة ليرعاه ويعتني به سمعته غزالة برية فاقتربت منه ألقمته ثديها فبدأ يرضع وتعلق بها تعلقا شديدا فاعتبرته ابنا لها وتكلفت برعايته نشأ الطفل وسط الحيوانات بعيدا عن البشر والحضارة وحين كبر بدأت التساؤلات تملأ كيانه وبدأ يكتشف الوجود مارس الملاحظة والتجريب وأشعل النار وتأمر السماء عرف حقائق الحياة والدين وهفى قلبه لله تعالى وبدأ يعبده وحده دون معرفة لاستمدها من أحد هل تعرف هذه القصة؟ إنها قصة حي بن يقضان التي كتبها الشيخ الرئيس ابن سينة وأعاد صياغتها في نسختها الأشهر ابن طفيل ومن بعده السهرودي وابن النفيس بطرق ومعاني مختلفة قبل أن تظهر قصة طرزان او روبينسون كروزو حي ابن يقضان هو الإنسان الباحث عن الحقيقة فاسمه يعني الإنسان الموجود العاقل أثرت هذه القصة البسيطة جدلا دينيا وفلسفيا وعلميا لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا فيبدو أن ابن طفيل كان محقا حين قال لو لم أعلم أن تصانيفي كتبي تبقى بعد عشرة آلاف سنة ما وضعتها فهذه الرواية القديمة تطرح تساؤلات مهمة هل الدين شيء فطري بداخل الإنسان؟ أم شيء مكتسب يفرضه علينا المجتمع؟ ظاهرة تدين تبدو قديمة قدم البشرية ذاتها فقد عرفت معظم الشعوب نوعا من الإيمان بالغيبيات والرحانيات وما الأهرامات والمعابد الفرعونية حولنا إلا دلالة إيمان أجدادنا بالبعث والخلود في عالمنا هذا هناك من عبدوا الشجرة والبقر والشمس والقمر والأسلاف والأرض وروح الطبيعة والذكاء الكوني هناك من عبدوا إلها واحدا ومن عبدوا اثنين الخير والشر وهناك من عبدوا عددا لا متناه من الآلهة بل أن هناك من يعبدون بشرا معصرين كلعب لكراكيت الهندي ستشين تيندوركار الذي فوجئ بأن معجبي بنوا معبدا لعبادته حتى إنسان نياندالثال عرف ما يشبه الدين منذ أكثر من ثلاثين الف عام فقد اكتشف العلماء هياك العظمية له تم دفنها في وضع جنيني ما يعني أن هذا الكائن كان يمارس تقوص الماء لدفن موتاه لماذا عرفت كل الحضارات التدين؟ لماذا هذا الاستعداد النفسي لفكرة الإيمان بشيء ما؟ نظريات هناك نظريات عديدة لتفسير الدين من الناحية التطورية المادية قد تثير حفظة بعض القراء لكن أذكرها لمن يريد سعة الأفق والتعرف على الأراء غير المألوفة لا لما يعرفه مسبقا التفسير الأول غليزة الاحساس بالحضور عاش الإنسان البداء في بيئة خطرة وملئة بالتهديدات لذلك كان متنبها متحفزا للحيوانات المفترسة في كل مكان يذهب إليه فكان يفترض دوما على سبيل الاحتياط أنه ليس وحيدا في المكان بل أن هناك شيء ما يراقبه ساعده هذا الشعور في أن يكون متحفزا ويتخذ حذره وينتبه للأخطار من حوله لذلك استمرت هذه الصفة في جيناتنا بعد أن انقرض من لا يتمتعون بها صحب هذا الشعور الإنسان طوال الوقت فحتى إن لم تكن هناك حيوانات مفترسة في المكان ظل يشعر أن هناك ما يراقبه فافترض أن الجماد حي ولديه وعي وإدراك أو أن هناك أرواحاً أو أشباهاً خفية تراقبه أيضاً لذلك يقال أن من أقدم المعتقدات الدينية المعروفة هي الأرواحية أي اعتبار أن كل الموجودات بما فيها الجماد حية ولها إدراك ووعي وأنها تراقبنا وتفهمنا يقول بعض العلماء أن افتراض وجود حياة في الجماد معتقد لاوع لتزال رواسبه موجودة في عقولنا جميعاً حتى يومنا هذا كما وجدوا في التجربة التالية تجربة جلس المشاركون أمام شاشة كمبيوتر ليراقبوا مثلثا يتحرق خلف مثلث آخر في مسارات متعرجة معقدة وطلب منهم العلماء أن يصفوا المجهد فقالوا إن المثلث يطارد المثلث الآخر أو أن الثاني يحاول الهرب والاختباء من الأول أي أن العبارات كانت دائما تفترض وجود وعي عند هذه الأشكال الهندسية وأنها تريد شيئا ما من هذه الحركات يقال هذا في لغتنا بشكل عفوي طوال الوقت كان تقول إن الموجة بتجري على الموجة أو أن العربية عملت حسة أو الموبايل مش عايز اشتغل أو حين تضرب الكمبيوتر غيظا إذا مسح بيانات مهمة بالخطأ وكأنك تعاقبه هذه النظرية تحاول تفسير هذا المعتقد الراسخ بأن هناك حياة في الجمال وهو معتقد ديني موجود في أديان عديدة ومنها الإسلام فلو أخذنا المسألة بالمعنى الحرفي ستجد أن السماوات والأرض أشفقنا من حمل الأمانة التي حملها الإنسان والشمس تسجد تحت العرش والحصى سبح في يد النبي وجبل أحد يحب المسلمين إلى آخره ويقولون إن هذا الإحساس الغريز بالحضور هو أساس الإيمان بالغيبيات جميعا الملائكة والشياطين والجن والأرواح التي ترانا وتراقبنا ولا نرها ومن هنا نشأ استعداد الناس الفطري للإيمان بالأديان والروحانيات فما رأيك في هذا الكلام؟ التفسير الثاني التدين في الجينات كيمياء المخ قال أحد العلماء ان التدين صفة وراثية مرتبطة بالجينات وأن الجين المسؤول عنه تحديدا هو VMAT2 لذلك اسموه جين الرب جين الرب وقيل إن من يفتقل لهذا الجين في تكوينه الوراثي لا يستطيع أن يكون متدينا وهناك علم آخر يقول إن التدين سببه نشاط في مناطق معينة بالمخ لو قمنا بتنشيطها سيشعر المرأ بمشاعر دينية ويرى رؤى روحية فقام بتصميم خوذة يضعها الإنسان على رأسه اسمية خوذة الرب لتقوم بتنشيط هذه المناطق وجربها على متطوعين ليرى ما سيحدث لهم وكانت النتيجة غريبة وجد أن من يلبسها يشعر بتجربة دينية جاميحة تشبه ما يشعر به المستغلقون في العبادة في قمة تجربته من روحية فيقولون إنهم رأوا أشياء من وراء عالمنا أشبه برؤى الأولياء بل وأشبه بالوحي الذي يأتي الأنبياء أحيانا كأن يقولوا إنهم رأوا ملائكة أو أرواحا أو آلها كل حسب معتقداته تبدو هذه الأفكار مثيرة لأول واحدة لذلك قررت التعرف عليها بشكل أكثر تفصيلا من مصادرها الأصلية حين قررت كتاب جين الرب الذي ألفه الباحث ليستعرض فكرته وجدت شيئا غريبا هو أن جين الرب لا علاقة له بالرب يقول الرجل أنه وجد هذا الجين مرتبطا بشعور الإنسان بما يسمى السمو الذاتي الذي يشمل أشياء مثل الإحساس بوحدة الوجود نسيان الذات التفكير غير المادي وهي أشياء قد تكون موجودة عند المتدين وايضا عند غير المتدين ولا علاقة لها بالإيمان بالله من عدمه ما يعني أن جين الرب مرتبط بصفات مختلفة تماما عن الإيمان بالرب وأن الإسم تسويقي أكثر منه دقيقا علميا وببعض البحث وجدت أن لهذا الباحث صوابق مماثلة قد أثير حوله ضجة علمية كبيرة بعد أن زعم أن الشذوذ الجنسي له جين مسؤول عنه ليحظى باهتمام إعلامي قبل أن يثبت خطأ هذا الزعم أما خوذة الرب فقد توقفت عندها طويلا لدرجة أنني سعيت للحصول على واحدة وجدت أنها ليست مرتبطة بالمشاعر الدينية بالضرورة بل بالإحساس بالحضور الذي تحدثنا عنه منذ قليل أي أن مرتديها يشعر أن هناك من يرقبه بالفعل سواء كان إلها أو شبحا أو شخصا أو شيئا ما كمريض البرانوية الذي يشعر أن المخابرات ترقبه أو أن المخلوقات الفضائية تسمعه أو أن العفاريت موجودة في المكان قد ينطفض فزعا لأن هناك شيئا ما اقترب منه أي أنه لا علاقة للموضوع بالمشاعر الدينية تحديدا إلا حين يقرر الإنسان ذلك حين جرب الموضوع على ريتشارد دوكينز أشهر مناظري الإلحاد في العالم لم ير شيئا ولم يشعر بحضور أي شيء ما يعني أن اعتقادات الشخص تلعب دورا فيما يمكن للشخص أن يتخيله هذه الخوذة لا تنفي المعتقدات الدينية فلو أعطيتك عقار للهلوسة ورأيت أمامك زرافة فهل يعني هذا أنه لا توجد زرافات في العالم وأنها مجرد وهم موجود في عقلك فقط؟ وذة الرب هذه لا تنفي الدين بل هي إجاز علمي مهم في مجال جديد اسمه علم الأعصاب الديني يدرس طبيعة وآليات عمل المعتقدات والخبرات الدينية في المخ البشري التفسير الثالث تعويض النقص يقول آخرون إن الإنسان القديم حين عجز عن تفسير الظواهر الكونية فسرها بالآلهة والأرواح والغيبيات كي تكون مفهومة له فالبرق والرعد هما سيوف الآلهة وصراخها والمطر هو بكاؤها وصد الصوت سببه الجن الذي يعيش في الأودية والصحاري وما إلى ذلك أي أن الإنسان استخدم فكرة الدين لسد الفجوات المعرفية في فهمه للحياة وكلما ازداد الإنسان علما وفهما للظواهر الكونية تقلص الدور الذي تلعبه الغيبيات في فهمه للأمور ويدللون على ذلك الأمر بملاحظة أن في بعض المجتمعات يكون الأكثر تديناً هم الأقل في المستوى التعليمي والأقل في مستوى ذكاء فالدين قد يكون وسيلة هؤلاء لفهم ما يحدث في العالم من حولهم يقول فوريد في كتابه مستقبل وهم إن الدين أكبر اضطراب النفسي عرفته البشرية وأن الهدف منه هو الشعور بالأمان في مواجهة الحياة وثكرة الموت فالطفل يريد أن يتعلق بأب كبير يهابه ويحترمه كي يشعره بالأمان ويحقق له ما يريد وحين يكبر يلجأ للإيمان بسلطة أبوية أكبر لتحقق له نفس الدور لذلك تصف بعض الأديان كالمسيحية الإله بأنه أب فالدين تبقى لهذا الرأي ما هو إلا نوع من الهستيريا والعصابة بل يمكن اعتباره مرضاً نفسياً متفشياً بين الناس فكلما شعر الإنسان بعجزه زاد احتياجه للتدين والإيمان بهذا الرب الكبير الذي يحميه فهل هدف التدين هو مجرد سد للفجوات المعرفية حقاً؟ ينقض هذا التصور عدة أمور أولاً أن الدين لا يزال مستمر حتى الثورات العلمية التي غيرت وجه الأرض وحياة الإنسان فمن يؤمنون بالدين والروحانيات يشكلون أغلب سكان العالم ولا تزال ظاهرة الإلحاد شديدة النضرة إحصائيا بل وتقل في الدول التي تبنت الإلحاد كسياسة لفترات طويلة كدول الاتحاد السوفيتي السابق ثانيا كثير من العلماء يؤمنون بوجود الخالق فانشتاين مثلا رفض القول بأن الكون عشوائي وقال كلمته الشهيرة إن الله لا يلعب النارد بمعنى أن الله يدير الكون بقوانين محكمة لا بالصدف العشوائية في دراسة أمريكية وجدوا أن الأكثر تعليما وثقافة يكونون أكثر تدينا لكن شكل تديونهم يكون مختلفا عن تدين الأقل تعليما وثقافة فهم أكثر تسامحا وأقل جمودا في اتباع التفسيرات الدينية القديمة وينفتحون على التفسيرات الدينية الجديدة لم يقضي العلم على الدين بل طور من فهم الناس لهه فالقوانين الفيزيائية التي تفسر الظواهر الكونية والشفر الجينية التي تفسر تنوع الصفات الوراثية ما هي إلا قوانين ووسائل وضعها الله ليقيم بها الكون واكتشافها لا يعني أنها تنفي وجود الخالق بل تزيد من الإيمان به وكلما ازداد الإنسان علما تطور فهمه للدين رب إبراهيم لم يقل لنا البروتين المتحكم في دورة الخلية لكنه أعطانا سببا لنهتم بذلك وسببا لنفضل نور العلم على ظلام الجهل كينيث ميلر العثور على إله داروين الفطرة الإنسانية تجعل لدى الإنسان استعدادا غريزيا لتقبل الإيمان فيكون مهيئا لتقبل الدين الذي ينشأ عليه في المجتمع أو كما يقول الحديث كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهويدانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم لجوء الإنسان للدين عموما لا يرجع إلى سد الفجوة المعرفية في فهم الظواهر الكونية إذن بل يرجع لأسباب أعمق من هذا بكثير مفيد لا ينظر علماء النفس الإيجابي لنشأ الدين أو يسعون لنقده بل يهتمون بالبحث في تأثير الأديان عموما على معتنقها فما الذي يحقق الدين للإنسان بالضبط؟ وجدوا أن الدين عموما ظاهرا مفيدا ويقولون أن الإيمان له كثير من الفوائد النفسية والجسدية أيضا فالدين يريح الإنسان ويساعده على التعامل مع مصاعب الحياة كالصدمات النفسية والأمراض السرطان والقلب والسكر والاضطرابات النفسية فهو يساعد الإنسان في فهم معاناته ويعطيهم طريقة واضحة للتعامل معها لذلك يقل الاكتئاب عند المتدينين فما هي الطريقة الوحيدة لتحمل صدمة موت شخص مقرب مثلا إلا الإيمان الدين يعطي معنى للحياة وهدف كما يجعل الإنسان أكثر تفاؤلا وأملا تجاه الغد الدين يعطي الإنسان الشعور بأنه قادر على التحكم في الأشياء الخارجة عن سيطرته في هذه الحياة فالواحد منا حين يدعو ويصل لله القادر على كل شيء يقل إحساسه بالعجز وقلة الحيلة وانعدام المعنى فيزداد اطمئنانا وثقة وتفاؤلا وغالبا ما يعطى الدين الدعم النفسي للإنسان عن طريق توفير شبكة من العلاقات الاجتماعية فالمتدينون غالبا ما يترابطون ويهتمون ببعضهم البعض فيزورون المريض ويصلون الرحم ويودون الأصدقاء ويساعدون المحتاج ويطلقون بدور العبادة وفي المناسبات الدينية ويتقرب كل منهم إلى الله بفعل كل هذا ودون طلب لمقابل من أحد اليوم النصيحة العلمية التي يقدمها الطب النفسي هي أن الإيمان يساعد الإنسان على أن تكون صحته النفسية أفضل لهذا فخيار الاعتقاد في الإيمانيات خيار عقلاني تماما للحصول على حياة أفضل وليس عاطفيا أو متناقدا للعقل والمنطق كما كان يقال قبل الاكتشافات العلمية التي وضحت فوائد هذا للصحة النفسية للإنسان لكن ماذا عن التطرف الديني؟ الوجه الآخر التطرف الديني ظاهرة متزايدة في عالمنا تغلق العداوة والبغضاء بين الناس وتسلب الإنسان القدرة على تقبل الآخر اسأل أي متشدد عن الكره العميق الذي يكنه لا نحو معتنقي الأديان الأخرى بل نحو أبناء دينه من أتباع المذاهب الأخرى لتدرك فداحة المأساة وما واصل إليه الأمر كيف لبشر أن يعيش معا على الأرض وكل منهم يعتقد أن الله يأمره بكره المختلفين معه في أوروبا قتل المسيحيون بعضهم بالملايين في حرب الثلاثين عاما حول خلافات مذهبية في دين أساسه التسامح وفي السنوات الأخيرة شكل المسلمون نحو 97% من ضحايا إرهاب الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تدعي الدفاع عن الإسلام والمسلمين البوذية تحرم قتل أي كائن حتى الحشرات لكن هذا لم يمنع رجال الدين في بورما من التورط في جرائم ضد أقلية الروهينج المسلمة حتى أن مجلة تايم نشرت صورة الراهب ميراث على غلافها تحت عنوان وجه الإرهاب البوذي فالدين ليس سبب الإرهاب كما وجد الباحث في الدراسة التالية دراسة قام باحث في العلوم السياسية بدراسة أكثر من 300 حالة لمنفذي عمليات انتحارية ليعرف مدى العلاقة بين فعلهم هذا ودرجة تشددهم الديني فوجد شيئا مثيرا للاهتمام هو أن السلوك الإرهابي لا علاقة له بدرجة التدين ولكن بأشياء أخرى كمقاومة محتل أو قتال نظام سياسي أو محاربة تيار يكرهه لسبب الماء وليس بسبب التشدد الديني في حد ذاته أي أن المتشدد لن يصبح إرهابيا بالضرورة ما لم يكن عنده مباررات نفسية أخرى كثير من المتشددين إرهابيون حسنا كثيرون منهم ليسوا إرهابيين كذلك الاتحاد السوفيتي كان نظاما ملحدا يدعو للإلحاد لكنه ارتكب المذابح وقتل ملايين البشر سقور التاميل كانوا انتحاريين لكنهم لم يفعلوا هذا باسم الدين في أحد المسلسلات الهزلية مسلسل ساوثبارك تخيلوا أن الإلحاد انتصر وتم يلغاء الدين من الوجود ليؤمن الناس بالعلم فقط فحدث أن انقسم البشر وحاربوا بعضهم بعضا أيضا ليحاولوا كل منهم إثبات أن الحاده هو الإلحاد الصحيح الإرهاب يفعل فعلته باسم الدين حق لكن السبب يكون سياسيا في النهاية كما تقول الدراسة السابقة هذه الآراء السياسية هي السبب في لجوءه للعنف وليس الدين نفسه والمفرقة التي نعيشها اليوم وهي, وهي أن الدين الذي وجد ليصنع السلام والتآلف بين البشر أصبح يستخدم كمبرر للبغض والكراهية والتحريض كيف تصبح متدينا؟ إذا كان التدين مفيدا فما الذي يساعد في اتباع نمط صحي من التدين يفيد الإنسان والمجتمع؟ قالت الباحثة كاثلين تايلور في محاضرة أثارت جدلا إن تطرف مرض عقلي يمكن تطوير علاج له في المستقبل ورغم منطقها العلمي فإنني أرى أن الموضوع أكثر تعقيدا التطرف ليس له سبب واحد كي يكون له علاج واحد فالبعض يتطرف لأن عنده فقر معرفي لا يعرف عن الدين إلا منهج واحد لذلك يرفض كل ما عاداه ويكرهه ولا يعرف عن الآخر شيئا فيكرهه لأنه لا يؤمن بنفس أفكاره بينما البعض يتطرف لأن شخصيته تسلطية تروق له المذاهب المتشددة وهناك من يتطرف لأنه يشعر بالنقص ويريد التكبر على الناس بشيء ما فلا يجد إلا إظهار التدين لاكتساب مكانة معنوية وهناك من يتطرف لأن مستواه الأخلاقي منحدر فلا يعرف الضمير الأخلاقي الذي يرشده لرأي الديني الأكثر رحمة واعتدالا فيتبعه وهنالك من يتطرف لأنه تعيس ويرى في الدين حجة لتسامي بكآبته وحزنه وانعزاله عن المجتمع وهنالك من يتطرف لأنه لا يمارس التفكير النقضي فيصدق كل ما يقال له دون تمييز وهنالك النقاط التي سنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل التطرف ليس نوعا واحدا بل له ألوان وأشكال مختلفة لذلك تختلف طرق تجنبه فماذا نفعل كي لا نكون متطرفين؟ واحد الإدراك المشترك الإنساني لا تشتم إلها لا تعبده حكمة آرامية كل إنسان يشعر أن جماعته هي الأفضل في الدنيا سواء كانت هذه الجماعة هي الأسرة أو الوطن أو اتباع نفس الدين أو التوجيه الفكري هذا شيء طبيعي لكن المشكلة تظهر حين نسأل وما رأيك في اتباع الجماعة الأخرى؟ وما هي المشاعر التي تكنها نحو هؤلاء الناس؟ يدعون المتطرفون إلى كراهية بشر كل ذنبهم أنهم ولدوا في مكان آخر في العالم فوجدوا أنفسهم على دين مختلف وكأن خالق هذا الكون سبحانه يطلب من مخلوقاته كره وبوض ومعادات بعضهم بعضا لاسباب جغرافية بحتة عزيزي القارئ اسمح لي أن أسألك سؤالا هل اخترت دينك أو مذهبك؟ بالتأكيد أنت على نفس الدين والمذهب الذي وجدت عليه نفسك حين ولد والموجود في هذه المنطقة من العالم وما أسميه التدين الجغرافي فهكذا تسير الأمور هل قمت ببحث موضوعي عن الدين أو المذهب الصواب وضع المعتقدك على قدم المساواة مع كل المعتقدات الأخرى مفترضا أنه قد يكون باطلا لا سمح الله وذلك للتحلي بالتجرد العلمي والحيادية للوصول للحقيقة هل استطعت التجرد من كل أفكارك المسبقة وسعيت للتعرف على الأديان الأخرى من مصادرها لا من مصادر من يهاجمونها محاولا للتعرف على المشاعر التي تثيرها وقيمها الروحية والأخلاقية يقول أحد أصدقائي أنه فعل هذا الفعل لأن هدفه هو الله خالق هذا الكون لا عبادة وتقديس الطريق أو المذهب الذي جاء الدنيا فوجد نفسه عليه هذا الكلام لطيف لكن يشك في إمكانية فعل هذا عند السواد الأعظم من البشر فالناس لا تعتنق دينا ما لاسباب عقلانية بل لأسباب نفسية كل دين يشكل لصاحبه ركيزا للاستقرار النفسي ويشبع حاجاته الروحية ويعطيه معنى لحياته في واحد من أكبر الاستطاعات وجد أن أتباع الديانات الأربعة الكبرى المسلمين والمسيحيين والبوذيين والهندوز يساهم الدين في رفع مستوى سعادتهم بنفس القدر تقريبا. كل شخص على وجه الأرض يؤمن أن دينه حق لأنه اعتاد عليه وألفه بحكم الممارسة والتنشئة والبيئة فارتبط بها عاطفيا بمرور الزمن قد تتعجب من أن الهندوسي يسجد للبقرة ويحج لنهر الجانج لكنه أيضا يتعجب إن رأى المسلم يسجد أمام الكعبة ويقبل الحجر الأسود ويوقر ماء زمزم أو المسيحي الذي يتبرك بالصليب أو اليهود الذي يبتهل عند حائط المبكى كل هذه رموز ديني اعتادها أصحابها وأصبحت تشكل لهم مغزى رمزيا أو أخلاقيا يعطي المعنى لحياتهم ذاتها فالبقر عند الهندوس رمز للعطاء والصليب عند المسيح رمز للتضحية والكعبة عند المسلم هي القبلة وبيت الله الحرام فالمسلم لا يسجد لأحجار الكعبة بل لله تعالى متجها للقبلة لا أساوي بين الأديان المختلفة بالطبع فأنا الآخر لدي قناعات الدينية لكنني أقول إن كل دين صحيح في قلوب أتباعه ومألوف ومنطقي لهم مهما كانت ممارساته غير عقلانية في نظر الآخرين لذلك فلا معنى لإهانة دين آخر أو السخرية من شعائره لأنه دين يعني لأصحابه نفس ما يعنيه دينك لك ولا تسب الدين الذي يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فكر معي في الأمر هناك شخص ولد في القطب الشمالي وكل ما يعرفه عن الإسلام هو الحادي عشر من سبتمبر وأن الطلبان أطلقوا النار على رأس الطفلة ملالة لأنها أرادت الذهاب للمدرسة على اعتبار أن الإسلام عندهم يحرم تعليم الفتيات هل هذا الشخص شرير إن شعر بالنفور تجاه هؤلاء الناس؟ هل تعتبر أن رسالة الإسلام قد وصلته أصلا؟ هل المطلوب كراهيته؟ لأنه تصرف كرد فعل طبيعي وابتعد لأسباب أخلاقية بحتة عن دين شوه أتباعه ولم يرى منه غير الدم والكراهية؟ لماذا أكره شخصا مختلفا عني أصلا؟ هو شخص ولد وتربى في مكان مختلف؟ وتربى على قيم مختلفة ودين مختلف في بيئة مختلفة وظروف مختلفة واجتهد كي يرضي لها بالطريقة التي يعتقد أنها صواب فسعد المحتاج ولم يكذب ولم يصرق وسعى لفعل الخير وانتظم في صلاته التي تعلمها وتحرك قلبه تقربا لما يؤمن به والتزم بالتعليم التي نشأ منذ نعومة أظافره على أنها الحق لماذا أكره شخصا لم يعرف غير هذا؟ خلق الله الناس مختلفين خلقهم شعوبا وقبائل وبلدان وحضارات وثقافات وإيدولوجيات مختلفة ليتعارفوا ولو شاء الله لخلقنا أمة واحدة لكنه لم يشأ ولم يفعل فافتراض أن الناس كلهم عليهم أن يؤمنوا بدين واحد شيء يناقض الطبيعة البشرية ومشيئة الله وسنته في الكون ولم يحدث هذا في أي عصر من العصور اصلا كيف اكتست معلوماتك عن الأديان الأخرى؟ من مصادرها؟ أم من مصادرك التي تهاجمها الانفتاح على العالم بالثقافة والاطلاع أو حتى بمصادقة أناس من خلفية ثقافية ودينية مختلفة يعطي الإنسان صورة واضحة عن المشترك الإنساني بين جميع البشر من يفعل هذا سيتضح له أن هؤلاء البشر ليسوا سيئين كما يقال له قد يكون دينهم مختلفا وشعائرهم مختلفة لكنه يأمرهم بفعل الخير أيضا المتطرف لا يدرك هذا يأنه لا يقرأ إلا من مصادر واحدة تهاجم الآخرين وتجعلهم كلهم كيانا واحدا متامرا ضده فلا يتعرف على الآخر ولا يفهمه ولا يدرك أنه إنسان أيضا بل قد يكون أكثر ارتياحا وحبا للخير منه لماذا لا نركز على الأشياء المشتركة بيننا؟ المشترك الإنساني تأمل معي هذه الأقوال واستعرض المعنى الإنساني الذي يقصده قائلها سواء اتفقت معه أم لا أخسل يدي التي أسعفت المتألم وكذلك أمسح روحي لأنني أخجل من رؤية المتألم يتألم خجلا لأنه حين ساعته أصبته في كبريائه زارتش. عند رحيلك عن هذا العالم لن تأخذ معك ما كسبته بل ستأخذ فقط ما أعطيته القديس فرنسيس الإيسيزي الله يرسل الرياح لكن الإنسان هو من عليه أن يرفع الشراء القديس أغسطينيوس كن كشجرة الصندل تعطر حتى الفأس الذي يقطعها الشرازي ليس القوي من يهزم عدوه إنما القوي من يربحه البابا شنود الثالث يمكن إضاءة ألف شمعة باستخدام شمعة واحدة دون أن يقصر ذلك عمرها مشاركة سعادتك مع الآخرين لن تقلل منها بوذا غاية هذه الحياة هي مساعدة الآخرين فإذا لم تساعدهم فعل الأقل لا تؤذهم دي إذا لم يكن لدينا سلام فالسبب هو أننا نسينا أننا ننتمي إلى بعضنا البعض وأسفاء إن من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه كأن العطية أفضل من العاطي القديس أغسطانيوس علمني أن أحب الناس كما أحب نفسي وأن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس طغور. الرب نوري وخلاصي مما أخاف الرب حصن حياتي مما أرتعب العهد القديم مزمور 27 وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرع لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعب لطائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب إن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني ابن عربي لا تكن متسلطا يدرس العلماء دوما ما يحدث للمرضى الذين يطاردون لتلف مناطق معينة في المخ إثر حوادث أو أمراض بهدف معرفة وظيفة كل جزء من أجزاء المخ فوجدوا أشياء مثيرة للاهتمام وجدوا أن الشخص الذي تلفت عنده منطقة BFC في المخ يزيد عندهم التطرف الديني ويزيد التسلط أيضا معنى هذا أن طريقة تفكير الشخص المتسلط يتم فيها استخدام نفس المنطقة في المخ التي يستخدمها المتطرف الديني وربما يكون سبب اتباع الشخص لفكر ديني معين هو أنه يرضي رغباته في التسلط الشخصية التسلطية تعالوا نقترب من صاحب الشخصية التسلطية هذا لنعرف كيف يفكر هذا الشخص لم يشعر بالأمان في حياته بسبب قسوة الظروف التي عاشها أو طريقة تربيته أو أي سبب آخر المهم أنه يعتبر أن الحياة غابة قاسية يأكل القوي فيها الضعيف لذلك يرى أنه دائما تحت تهديد ويريد أن يكون قويا فلا يأكله أحد يخاف من الأحداث العشوائية التي تحدث في الحياة لذلك يستريح أكثر إذا بسط سيطرته ليسير كل شيء برتابة ونظام محدد بالشكل الذي يريده بالضبط يسعى للسلطة لأنها تحميه فإما أن يكتسب سلطة دينية أو سياسية أو اجتماعية إلى آخره تعطيه صلاحيات للتحكم في الناس أو يسعى للاحتماء بسلطة ما ويندمج معها فيكون تابعا مخلصا يؤمن أن طاعة الأوامر فوق أي اعتبار إنساني او اخلاقي لو أصبح هذا الشخص رجل دين لن يخبر الناس أن رأيه هو أحد الأراء وأنه يحتمل الصحة والخطأ بل سيخفي هذا عنهم كي لا يكون لديهم خيارات فتضعف سلطته عليهم يلتزم بالطرق الدينية والعادات القديمة ويقاوم تغيرها فيرى مثلا أن الدين ثابت غير قابل للتجديد أو الخلاف لذلك يشعر بالحقد والعداء تجاه من يخالفون هذه الأفكار التقليدية ويعتبرهم مصدر تهديد لعالمه فلا يكره فقط أتباع الأديان الأخرى بل ينقط أصحاب المذاهب والتفسيرات المخالفة له في نفس الدين يتحمس جدا للعنف والأحكام العقابية أكثر من غيرها ويرى أن المخالفين يجب أن يكونوا كذلك لأن الحياة يجب أن تسير بشكل متفق مع أفكاره هذه هي الشخصية التسلطية التي تعتبر أحد تفسيرات التطارف الديني حيث يكون تقديس سلطة المتشددة وعدم مراجعتها والإصرار على الانغلاق الذهني واتباع الطرق التقليدية وافتراض أنها دائما على صواب واحتقار من هم خارج جماعته وعدم التعاطف معهم وعدم الاهتمام بالأحكام الأخلاقية الإنسانية بل بتنفيذ الأوامر والأحكام العقابية فهذا المتطرف شخص لا تهمه العبادة قدر اهتمامه بإجبار الآخرين عليها لاحظ أن الشخص المتسلط لا يعتبر نفسه كذلك بل يرى نفسه إنسانا مخلصا لما يؤمن به ولاحظ أيضا أن هناك مجتمعات كاملة تنطبق عليها هذه الصفات وتتصرف بطريقة سلطوية فالناس فيها يرون أن هذه السلوكيات عادية جدا ولا غبار عليها فهل أنت متأكد أنك لست متسلطا سلطويا؟ اختبار السيطرة الاجتماعية SDO أجب الأسئلة التالية بنعم أو بلا 1- هناك جماعات من البشر أحقر من جماعات أخرى 2- للحصول على ما تريد من الضرورة أحيانا استخدام القوة ضد المجموعات الأخرى 3- لا بأس إن كان لدى بعض الجماعات فرص في الحياة أفضل من غيرها 4- لاستمرار الحياة من الضروري أحيانا أن ندوس على المجموعات الأخرى 5- إذا بقيت بعض الجماعات في مكانها سيكون لدينا عدد أقل من المشاكل 6- ربما من الجيد أن تكون مجموعات من البشر في القمة وباقي المجموعات في القاع 7- يجب على الفئات الحقيرة أن تظل في مكانها 8- أحياناً يجب أن نجعل المجموعات الأخرى تظل في مكانها 9- من الجيد أن يكون كل الناس على قدم المساواة 10- ينبغي أن تكون المساواة قيمة مثالية لدينا 11- ينبغي أعطاء جميع الجماعات فرصة متساوية في الحياة 12- علينا أن نفعل ما في وسحنا لجعل الظروف متساوية لكل الناس 13- زيادة المساواة الاجتماعية مفيدة للمجتمع 14- سيكون لدينا عدد أقل من المشاكل إذا كنا نعمل الناس بمساواة أكثر 15- ينبغي علينا أن نسعى لجعل الدخل متساويا قدر الإمكان 16- لا ينبغي لجماعة واحدة أن تهيمن على المجتمع هذا الاختوار صمم لقياس درجة التسلط وما, ك... وما إذا كنت تعتقد أن جماعتك يجب أن تتسلط على باقي البشر أم تعيش معها جنبا إلى جنب أعطي نفسك نقطة, أعطي نفسك نقطة إذا كانت إجابتك هي نعم على الأسئلة من 1 إلى 8 ولا على الأسئلة من 9 إلى 16 كنت أكثر تسلطا وتعصبا ضد المختلفين معك عموما 3- لا تكن متكبرا كل إنسان يريد أن تكون له قيمة ومكانة في الحياة لكن البعض يعتقدون أنهم لا يملكون شيئا يستدعي تقدير الآخرين واحترامهم فالجأون لاتخاذ مظاهر التدين كوسيلة للتكبر واكتساب مكانة معنوية وسط الناس يتم هذا الشخص بإبراز مظاهر التدين ويتحدث عنها ويتعمد إعلام الناس بها بفجاجة لأن هذه المظاهر دليل على المكانة والسلطة التي أعطها لنفسه ليتكبر ويتعالى على الآخرين أي أن تدين هذا الشخص وسيلة للشعور بالتفوق عن طريق الحط من شأن الآخرين وهو ما يسمى في علم النفس عقدة الإبخاس يذكر ألفريد أدلر في كتابه الطبيعة البشرية أنه حينما يتصرف الفرد بطريقة غاية في الطيبة والصلاح وعندما تتسم أفعاله بمحاولات سمجة للفت الأنظار نحو أفعاله الصالحة فإنه يجب علينا أن نحترس كلما اتخذ هذا الشخص مذهبا يعتبر المجتمع مذبا أكثر ارتاح لأنه يشعر وقتها بالتفوق على هذا المجتمع فهو الحق والباقون كلهم على باطل ويتيح له المذهب المتطرث قدرا أكبر من القيود التي يمكنه فرضها على من حوله فلا يختار بين أسر الأمرين كما يفترض بل أعصرهما وأكثرهما صعوبة ومشقة ليمتلك ذرائع أكثر يتحكم بها في من حوله ويؤكد تفوقه يتعالى على الآخرين بتديونه غير مدرك أنهم قد يكونون أقرب إلى الله منه فهل الدين بالنسبة لك وسيلة للتقرب إلى الله أم وسيلة للتكبر وأشعار الناس أنك أفضل منهم والله لا يؤمن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حديث هناك خط فاصل بين الاعتدال والتطرف في التيار الذي تنتمي له أيا كان فهل تراه جيدا؟ إن لم تكن ترى متطرفين في تيارك فهذه مشكلة لأن هذا قد يعني أنك متطرف لدرجة أن الأمر أصبح معتادا ومبررا بالنسبة لك وأنك في قمة التطرف لدرجة أنك لا ترى من هو أكثر تطرفا منك أربعة كنت سعيدا هنا تسمع كلمة الله ما هو الشعور الذي يتحرك في قلبك أرسلت لعدة أصدقاء عبر الإيميل أبياتا شهيرة من الشعر الصوفي في الحب الإلهي مطلعها والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفسي فأعجبت بعضهم لكن هنا أرسلت أبيتا أخرى عن الذنوب والمعاصي والخوف من ملاقات الله مطلعها إلى كم أنت في بحر الخطايا تبالز من يراك ولا تراه لاحظوا أن أكثرهم تشددا تأثروا كثيرا بها لاحظوا أن أكثرهم تشددا تأثروا كثيرا بها وأثنوا عليها أكثر من غيرهم ربما تكون صدفة لكن كان واضحا لكن كان واضحا أنها تعبر عنهم وحركت مشاعرهم أكثر من الأبيات الأولى لسبب ما نعلم أطفالنا الخوف والعذاب وجهنم وننسى الحب والطمأنينة والسلام والجنة دكتور أحمد أكاشا كثير من الناس متديمون لكن يمكننا أن نلاحظ بوضوح أن هناك أنماط وأشكال مختلفة من التدين فهل يمكن تقسيم التدين؟ طبقًا للمشاعر التي يثيرها تدين المشاعر الإيجابية بعض المتدينين يكون الدين مصدراً لسعادتهم ورستطاً ورحتهم النفسية يأنسون بالقرب من الله ويستمتعون بعبادته يكون الدين سببًا لشعورهم بالاطمئنان في مواجهة الحياة يقول بعض العلماء إن المشاعر الإيجابية التي يسببها الدين قد تكون سببًا رئيسياً للمكاسب النفسية والصحية للتدين فمن يتمتعون بمشاعر دينية إيجابية قد يحصلون على مكاسب نفسية وصحية أكثر من غيرهم هل الله بالنسبة لك غاضب دائما ومصدر خوف ورعب وحزن وتهديد طوال الوقت؟ أم أن الإيمان به يعطيك الإحساس بالطمأنينة والراحة والحب؟ هل تستمتع بالقرب من الله وتشعر بالخشوع ويتحرق قلبك وتدمع عينيك أثناء العبادة؟ لاحظ أن شعور الخشوع او الرهبة يصنف علميا كشعور إيجابي ارتباط الدين بمعاني إيجابية كالتعاطف والرحمة يرقق القلب ويجعل الإنسان أقل اقتناعاً بالتفسيرات السودوية التي تحض على الكراهية والبغض ويشرح القلب للإيمانيات ورحانيات بعبارة أخرى تدين المشاعر الإيجابية يركز على الإيمانيات والقيام الروحية المرتبطة بالراحة والسلام الداخلي تدين المشاعر السلبية يحكى أن رجلاً ذهب لأحد رجال الدين المتشددين وقال له فعلت شيئا ولا أعرف ما إذا كان حلالا أم حراما فسأله هل استمتعت بفعله؟ فقال نعم فأجاب إذن هو حرام هذه الدعابة تتحدث عن الذين يربطون الدين بالمشاعر السلبية بالضرورة فالبعض يعتبرون أن الخالق مصدر تهديد ورعب وذعر أكثر من كونه مصدرا للراحة والطمأنين والأمان وجد العلماء أن الذين يستخدمون الدين بطريقة توثير مشاعر سلبية كاعتبار أن الله غاضب عليهم دائما أو أنه تخلى عنهم يعجزون عن التكيف مع ضغوط الحياة وتزداد معاناتهم بسببها على عكس الذين يستخدمون الدين بطريقة تثيل فيهم مشاعر إيجابية التركيز على أن الله الرحيم وله حكمة في حدوث المشكلة يكونون أكثر قدر على التكيف مع ضغوط الحياة بعض الناس لا يتدينون عن حب بل عن اضطراب وذعر وإكراه لذلك يميلون للمذاهب التي تتعامل مع الدين بهذا المنطق فيسهل عليهم اعتبار الدين مظاهرا شكلية وتعاليم جافة على المرء أن ينفذها حرفيا لينقذ نفسه من عذاب الإله الغاضب دائما دون أن يولي أهمية للتدبر في التفاسير المختلفة أو معرفة جوهر الدين الأخلاقي أو أن يكون دافعه هو البحث عن الحقيقة أو حب الخير أو الرغبة الروحية في التقرب من الله فهو لا يرى في الدين إلا أوامرا صارمة عليه تنفيذها حرفيا كي لا يتعذب ما نوع ببعض التصرف هذا اختبار قصير وضعه أحد العلماء لتحديد الدافع للتدين واحد لماذا تذهب للمسجد أو الكنيسة؟ ألف لا أعرف لا أرى فائدة من هذا ب لأن المفروض أن أقوم بهذا جيم لنفسي طلبا للثواب دهل لأني أحب هذا 2. لماذا تصلي؟ أ. لا أعرف، لا أرى فائدة لهذا. ب. لأن المفروض أن أقوم بهذا. ج. لنفسي طلبا للثواب. د. لأنني أحب هذا. 3. عموما لماذا تمارستها لمدينك؟ أ. لا أعرف، لا أرى فائدة لهذا. ب. أفعل ذلك لأن المفروض أن أقوم به. ج. لنفسي طلبا للثواب. د. لأني أحب هذا لو كانت معظم إجاباتك ألف فلا يوجد عندك دافع للتدين لماذا أجريت هذا الاختبار أصلا؟ لو كانت معظم إجاباتك به فأنت متدين تدينا خارجيا غير ذاتي أي أنك تشعر أن سبب تدينك خارجي ليس نابعا من ذاتك كأن تفعله بسبب الضغط الاجتماعي أو تعتبره حملا ثقيلا ينبغي فعله بحكم الواجب أو لأنك تريد ممارسته بدافع من نفسك لو كانت معظم الإجابات جيم يكون الدافع للتدين خارجيا ذاتيا أي أنك تبادر بالتدين من تلقاء نفسك بسبب ثواب تريد الحصول عليه من يتمتعون بهذا النوع من التدين يكون رضاهم عن حياتهم عاليا ويكون لحياتهم معنى يعيشون لأجله ويكون احترامهم لذواتهم مرتفعا لو كانت معظم إجابات كذل يكون الدافع للتدين داخليا تدين لأنك تحب الله وتحب التدين ولهذه المرحلة نفس المكاسب النفسية للمرحلة السابقة إن لم يكن أكثر وهو مقام عظيم لا يعرفه كثير من الناس منذ سنوات سمعت شريطا لأحد المتشددين المشاهير يهاجم هؤلاء الذين يستمتعون بالعبادة ويقول إن هذا لا يصح ولا يليق فالمفروض بالنسبة له أن يشعر أنهم مكرهون ومجبرون ومرغمون على العبادة كي ينالوا ثوابها لأن الصلاة ليست متعة بل عبادة شاقة أمرنا الله بها هل يناسب هذا الكلام نمط تديونك؟ يتناقض هذا الرأي بشكل صارخ مع حديث الرسول وجعلت قرة عيني في الصلاة أو حين قال لبلال أقم الصلاة أرحنا بها أي أنها قرة عين ومصدر للراحة وليس شيئا كريها مزعجا علينا إجبار أنفسنا عليه كما يريد دعاة التعاسى فما هو الشعور السائد في نمط التدين الذي تتبعه؟ هل الدين مصدر سعادة لك؟ أم مصدر شقاء؟ وجد البحثون أن من يتدين مرغما بسبب ضغط من حوله يكون أكثر عرضا للاكتئاب وأقل تقديرا لذاته وأقل رضا عن حياته على عكس الذين يتدينون عن رغبة داخلية وراحة نفسية تجربة أجرى العلماء استطلاع لمجموعة من الناس من أديان مختلفة منهم مسلمون ومسيحيون ليعرفوا تأثير الأديان على حياة معتنقها فوجدوا أن من يركزون على الإيمانيات والروحانيات في حياتهم يحققون قدرا أكبر من تحقيق الذاتي وإدراكا أعمق لمعنى الحياة ويكونون مبادرين لتطوير أنفسهم بشكل أكبر من الذين يركزون على ممارسة التقوص الدينية فقط أفضل أن أمشي في الشارع وأنا أفكر في الله على الجلوس في المسجد وأنا أفكر في حذائي علي شرعيتي ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الإيمانيات أهم من الممارسات الدينية المجرد منها فالشعائر ستفتقد معناها وتصبح مجموعة من الحركات والكلمات التي تقال بشكل أهلي لو لم تكن مفعمة بالمشاعر الروحية ولن تحقق المكاسب النفسية التي يحقق الإيمان والتجربة الروحية وبالتالي يكون الإنسان أكثر غلظة وتعاسى وتطرفا تأثير المشاعر السلبية المتدين الذي تغلب عليه مشاعر سلبية ستراه يدقق في مسائل الفرعية ويتحدث عنها وكأنها هي أساس الدين لأن المشاعر السلبية تؤثر على قدرات الإدراكية فيولي المرأة أهمية أكبر لتفاصيل للصورة العامة لمزيد من التفاصيل انظر فصل التفتع الذهني فيهتم بسفاسف الأمور وتوافهها غير منتبه للصورة من منظور أوسع كالمصلح العامة وتغيير العصر أو المقصد الشرعي أو الحكمة من وراء الأمر الديني فالشخص المذعور لا يمتلك بالا رائقا ليتفكر ويتدبر ويعمل عقله في الاجتهادات الدينية المختلفة ليختار أكثرها إقناعا ومواءبا بل سيتبع أكثر التفسيرات القديمة صرامة طلبا للأمان وإيثارا للسلامة إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريق التي نرى فيها أنفسنا فإذا لم يكن الله يجلب إلى عقولنا إلا الخوف والملامة فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتضفق في نفوسنا أما إذا رأينا الله مفهما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك إليف شفاق كن إنسانا سعيدا فالدين الحقيقي يقود للسعادة لا للتعاسى 5 ايق لا تستوحشوا طريق الحق لقله سالكي علي بن ابي طالب. في العصور الغابره لم يعرف الإنسان معنى الضمير وكان رادعه الوحيد عن فعل الشرور هو الخوف من العقاب لذلك كانت القسوه والدمويه شيئا شائعا في حياه الإنسان في هذه الحضارات طالما كان المجتمع يتقبلها ولا يوجد رادع لها كان الشعب الروماني يتجمع في مصرح الكولوسيوم ليشاهد العبيد يقتلون بعضهم بعضا أو الأسود وهي تأكل المسيحيين أحياء وكان هذا شيئا عاديا من الممارسات الطبيعية وكأنهم يشاهدون مباراية لكرة القدم التطور الأخلاقي في حياة البشر مر بعدة مراحل في الطفولة لا يكون لدى الإنسان ضمير يرشده الصواب والخطأ يكون الدافع لدى الإنسان لفعل الخير خارجياً فلا يفعل الصواب إلا ليتجنب العقاب أو للحصول على الثواب وحين ينضج أخلاقيا يصبح دافعه لفعل الخير داخليا فينشأ لديه ضمير يرشده للصواب والخطأ يشعره بالضيق إذا فعل الخطأ وبالسعادة إذا فعل الخير لمزيد من التفاصيل عن الارتقاء الأخلاقي انظر إلى فصل الأخلاق التدين يرتقي بالإنسان أخلاقيا لكن العكس صحيح أيضا حسب المستوى الأخلاقي للشخص يتحدد شكل تدينه موقع الإنسان من سلم الاخلاق هو ما يحدد ما إذا كان تدين الشخص سيجعله معتدلا خلوقا أو متطرفا عنيفا مثال لو صادفك رأي قيل بإسم الدين لكنه يتعارض مع ضميرك الأخلاقي وقيمك الإنسانية كان يقال لك دعه يتعذب ولا نساعده لأنه على غير ديننا وأخرج لك عشرات الأقوال التي تدعم وجهة نظره ماذا ستفعل وقتها؟ تحدد الإجابة حسب المستوى الأخلاقي الذي وصلت له فإما ان تقبل الأمر خوفا من العقاب أو ينقبط صدرك من هذا القول القبيح وتنقذ الشخص الذي يعاني ثم تبحث وتقرأ كل التفسيرات الدينية كي لا تفعل شيئا يتعارض مع قيمك وضميرك الذي يثير في نفسك تساؤلات أخلاقية مشروعة فهل ترضى أن يمارس أصحاب الأديان الأخرى نفس سلوك مع أتباع دينك؟ هل هذه قيمة إنسانية محترمة ينبغي أن تسود بين البشر في هذا العالم؟ هل هذا هو رأي الديني الوحيد في هذه المسألة كي نتشبث به أصلا؟ مثال قال أحد في التلفزيون يتكلم بفضاظ ويشتم فنان ما بألفاظ بذيئة ويأخذ في عرضها ولم استضيف في برنامج آخر طلبوا منه أن يفسر هذا التناقض فقال إن شخصيات دينية كبرى شتمت بألفاظ أكثر بذاء وبالتالي فما فعله ليس خطأ من يمتلك حسا أخلاقيا سليما سينفر من هذا الفهم النفعي للنصوص وسيتبع التفسير او المذهب الفقهي الذي لا يتعارض مع حسه الأخلاقي والإنساني كان يتعامل مع هذه النصوص في سياق الموقف الذي نزلت فيه أو يفسرها بطريقة مختلفة أو يعتبرها غير ملزمة لتعارضها مع قاعدة دينية أكبر إلى آخره لكنه لن يقبل ببساطة تفسيرا يتعارض مع ضميره الأخلاقي ارتقاء المستوى الأخلاقي يطول من فهمنا لدين ويحدد نمط تديوننا فحسب منطقك الأخلاقي سينشرح قلبك للرأي الفقهي الذي يتوافق مع الأخلاق والقيم ويؤكدها كالعدل والخير والرحمة والحرية فتختار المذهب الذي يريح قلبك للذي يعذبه فهذا ليس اتباعا للهوى كما يحلل البعض أن يقول بل اسمه يقظة الضمير الأخلاقي استفتي قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث شريف اسعى للارتقاء أخلاقيا قدر القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والمقاصد التي وضعت القوانين والقواعد والأعراف وجاء الدين لتحقيقها فالمفروض للدين أن يتمم الأخلاق وينسجب مع الضمير الأخلاقي لا أن يتعارض معه 6- مارس التفكير النقدي قطة المعبد في يوم من الأيام كان المعلم واقفا يعلم التلاميذ في المعبد جاءت قطة لتتجول في المكان فقامت بتشتيت التلاميذ عن التركيز في كلام المعلم حاولوا إبعادها إلا أنها لم تبتعد لذلك أمرهم المعلم أن يربطوا القطة في رفق لحين انتهاء الدرس ظل التلميذ يفعلون هذا إلى أن مات المعلم فاستمر التلميذ في ربط القطة وبعد سنوات ماتت القطة فأحضر تلميذ التلاميذ قطة جديدة واستمروا في ربطها أثناء الدرس وبعد ذلك بقرون عديدة جاء جيل من التلميذ وألقوا مواعظ للناس عن الحكمة الروحية البالغة في ربط القطة وعن سبب اختيار هذا النوع من الحبال وعن الطريق الصحيحة للربط ومواصفات القطة الصحيحة واختلفوا في هذه التفاصيل فظهرت مذاهب وفرق تحارب بعضها بعضا وأثنوا حياتهم على مدار الأجيال في كل هذا وفي يوم من الأيام جاءهم شخص وقال أنه لا داعي لربط القطة أصلا فاتهموه بالفكر والزنطقة وواجهوه بالنصوص المحفوظة التي تأمر بربط القطة على لسان المعلم والأسلاف وقالوا إنهم على حق وأنه على باطل وقالوا إن الإيمان الصحيح هو الالتزام الحرفي بالنص وصرخوا في مخالفيهم ماذا فعل لكم المعلم كي تكره تعاليمه؟ المتطرف بالدين خطيب بالغ الصمم جبران خليل جبران قد تبدو قصة سابقة مضحكة لكنها واقع يحدث فهل أنت متأكد أنك لست من دعاة ربط القطة؟ هل عندك القدرة على التفكير النقدي وشجاع الفكرية؟ أم أنك تتبع ما يقال لك دون مراجعة؟ قبل أن يستطيع الإنسان أن يكون متدينا عليه أولا أن يكون انسانا وأن يكون عاقلا العقل هو ما يجعل الإنسان يختار دينا دون غيره في الأساس وهو المسؤول عن قراراته التي سيحاسبه الله عليها لذلك ينبغي أن يتمتع المرء بقدر من التفكير النقدي لينظر للأراء الدينية المختلفة التي تقال حولنا في كل مكان ليتبع ما يراه أقرب للصواب تفكر ساعة خير من قيام ليلة أبو الدرداء على الرغم من اننا نعتقد أن الإنسان كائن عاقل فإن قواعد المنطق العقلي ليست فطرية أو بديهية بل مكتسبة تحتاج للتعلم والممارسة وهناك كتب متخصصة في التدريب على هذا الأمر التفكير النقدي يستلزم أن تطرح عدة أسئلة حين تسمع رأيا أو استنتاجا مصيريا في أي مجال فاسأل نفسك ما هي الأدلة التي تقود لهذا الاستنتاج؟ ما مدى قوة هذه الأدلة؟ هل تقود هذه الأدلة بالضرورة لهذا الاستنتاج؟ أم تقود لغيره؟ هل هناك تفسيرات أخرى لهذه الأدلة؟ وما هي؟ هل هناك أدلة أخرى تجاهلها المتحدث تقود لاستنتاج آخر؟ ما هي الأدلة التي يقدمها شخص مخالف؟ وما تقيمها؟ ما هي تداعيات تطبيق هذا الاستنتاج في الحياة؟ وهل يحقق المقصد مطلوب؟ هل هناك استنتاج آخر يحقق المقصد بشكل أفضل؟ ما هو؟ الأسئلة خمسة ماذا؟ أين؟ لماذا؟ متى؟ أين؟ لإدراك الأبعاد المختلفة لهذا الرأي وسياقه التاريخي والاجتماعي مثال يقول البعض ان رجل الدين لا ينبغي علينا مساءلته وعلينا طاعته في كل ما يقول والمثال الشهير الذي يضربه أتباع هذا الرأي هو هل تراجع الطبيب في الدواء الذي يكتبه لك أن تطيعه صاغرا لأنه متخصص فالإجابة المنطقية على هذا السؤال هي لو كتب لي في رشدة سما للفئران بدلا من الدواء سأعترض وأطلب الفهم كما أنني حر في الذهاب لطبيب غيره إن لم أرتح له الهدف النهائي للطبيب هو الشفاء لو وجدته يفعل شيئا يتعارض مع هذا المقصد فلن تطيعه قبل أن تفهم وتقتنع وبالمثل إذا رأيت رجل دين يدعو للكراهية والبغض ويفسر كلام الله بيقين مريب غير مبال باحتمال صواب أي تفسير آخر وكأنه نبي يوحى إليه من دون الخلق فينبغي أن أعترض وأراجع أدلته ومنطقه وهبان الله العقل كي نتفكر ونتدبر ونزن الأمور لا لنلغيه ونتبع شخصا دون مسألة فالله سيحاسبنا كأفراد والنار مليئة بأناس كانت حجتهم الوحيدة هي أطعنا سادتنا يقولون لك إن من يفعل هذا متبع للهوى رغم أنه ليس من حقهم أن يحكموا على إيمان أحد أشققت عن صدره لتعرف ان كان متبعا للهوى أم مخلصا للحق فكر معي عزيز القارئ إذا سمعت رأيا دينيا يتناقض مع ضميرك الأخلاقي هل تتبعه؟ نوسى والخضر قصة سيدنا موسى والخدر في القرآن الكريم تعطي درسا مهما لا ينتبه له البعض القصة لمن لا يعرفها تقول إن الله أمر موسى أن يذهب لملاقات شخص صالح أتاه الله العلم قيل إن اسمه الخدر ليتعلم منه الحكمة وحين قابله أمره الرجل أن يتبعه وأن لا يسأله عما يفعله لأنه لن يطيق ما سيراه فوافق موسى على هذا ووعده أنه, ووعده أنه لن يسأل عن شيء سار معا وركب سفينة فقام الرجل بإتلاف جزء منها فلم يتمالك موسى نفسه واستنكر هذا الأمر فذكره الرجل بأنه لن يطيق مصاحبته فحاول موسى أن يتمالك نفسه واستمر في مصاحبة الرجل فوجد صبيا صغيرا يلعب فقتله الرجل الصالح فاستنكر موسى مرة أخرى هذا الفعل وتمالك نفسه بعد أن ذكره الرجل باتفاقهما ذهب إلى قرية عاملهم أهلها بجفاء فتوجه الرجل نحو جدار شبه متهدم وقام بترميمه فلفت موسى نظره أنه يستطيع أن يأخذ أجرا على هذا العمل ان أراد ورغم ان هذا مجرد اقتراح إلا أن الرجل داق ذرعا لدرجة أنه رفض استمرار هذه الصحبة وقبل أن يفترقاه شرح له أسباب ما فعله قال إن السفينة كانت ملكا لمساكين يعملون في البحر وكان سيستولي عليها ملك يستولي على السفن السليمة فقد كان ينقذ السفينة بإحداث تلف بسيط فيها أما الطفل فكان سيكبر ويصبح فاسقا يعذب أبويه الصالحين والجدار كان تحته كنزا يملكه أطفال فخراء ولو انهدم الآن لسرقه أهل القرية الغلاظ قبل أن يكبر الأطفال ويستطيع التصرف في الكنز هذه الأشياء عرفها الخضر من الله وتدخل بهدف فعل الخير رغم أن الظاهر عكس ذلك ما مغزى هذه القصة؟ سيدنا موسى هو أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم هو كلم الله وقال له الله اصطنعتك لنفسي أي أنه نبي له مكانة شديدة السمو عند الله سبحانه وتعالى وليس إنسانا عاديا أو ضلا أو متبعا لهواه فكيف إذن يخلف موسى وعده بعدم مساءلة الرجل كما يقول بعض المنتقدين هنا نتأمل هذه القصة سنجد أن سيدنا موسى أصر على استنكار الفعل الذي رأاه خطأ ويتعارض مع ضميره الأخلاقي فالقتل خطأ وإتلاه ممتلكات الغير خطأ رغم أن عليه اتباع هذا الرجل الذي اشترط عدم المساءلة ما معنى هذا؟ القصة توضح أن نظرتنا للدين قاصرة لكن يبدو أن مغزى القصة الأخلاقي أيضا هو أن ترى ضمير نبي الله متيقظا فلا يطيق أو يصبر على رؤية إيذاء يحدث أمامه فتره يعترض عند مشاهدة خرق لقاعدة أخلاقية وإنسانية واضحة القتل وإطلاف الممتلكات ويستنكر هذا فلم يستطع أن يلغي عقله ليطيع الأوامر دون فهم أو حق إبداء الرأي لم يستطع أن يفعل هذا حتى وإن كان بإسم الدين لم يتبع موسى شخصا ما أي كان دون مساءلة أو مراجعة كما يدعوك البعض اليوم لأن تفعل هل فكرت في هذا المعنى من قبل؟ كلمة أخيرة في نهاية قصة حي بن يقضان التي بدأنا بها الفصل قرر الرجل أن يذهب لأهل جزيرة مجاورة ليعلمهم ما عن الله من تجربته الروحية وتفرغه للعبادة وتدبر فماذا حدث؟ فجأ حي بن يقضان أنهم يصدونه وينفرون مما يقول وتمسكوا بمعتقداتهم التي ألفوها واعتادوها واشمأزوا مما آتهم به فوصل إلى استنتاج مهم تقول القصة فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ منه وعلم أن تلك الطائفة القاصرة لا نجات لها إلا بطريقها وأنها إذا رفعت عنه إلى يفاع الاستبصار اختل ما هي عليه ولا يمكنها أن تلحق بدرجة السعداء وتذبذبت وانتكست وساءت عقبتها كل إنسان يؤمن بمذهبه ويعتقد أنه صواب ويجد فيه راحته النفسية وتقربه إلى الله يمكنك أن توضح للآخرين مزايا معتقدك بهدف هدايتهم إذا أرادوا واقتنعوا لكن ليس عليك أن تجبر الناس على اتباع ما تؤمن به رغم عنهم أو أن تؤذيهم لأنهم لا يؤمنون باعتقادك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ كيف تصبح انسانا ملخص هنا نظريات مادية كثيرة تفسر الاحتياج النفسي للتدايون منها الاحساس بالحضور غريزة بدائية الجينات وكيمياء المخ مثل نظرية جين الرب وتجارب خذات الرب تعويض النقص الإحساس بالعجز وعدم الأمان والجهل يسع علماء النفس لمعرفة تأثير التدين على الناس فوجدوا أنه مفيد جدا للصحة النفسية والجسدية التطرف ظاهرة سلبية مدمرة للمجتمعات لكن الدين ليس السبب الوحيد لها لتتجنب التطرف استشعر المشترك الإنساني انظر لأوجه التشابه للاختلاف. لا لا تكن متسلطا الشخصية التسلطية تتدين بشكل تسلطي لا تكن متكبرا من تتكبر عليه بتدينك قد يكون أقرب إلى الله منك كن سعيدا المشاعر السلبية تؤثر في طريقة التفكير والصحة النفسية وفهم الدين أيقظ ضميرك الاخلاقي استفتي قلبك لاختيار الرأي الذي لا يتعارض مع القيم والواقع مارس التفكير النقضي لتفنيد الحجج في العراء المختلفة وعدم تسليم عقلك لأحد الدين يساعد على تنمية الضمير الأخلاقي لا طاعة أي شيء يقال باسم الدين دون تمريره على بوصلتك الأخلاقية والإنسانية فضميرك ومستواك الأخلاقي من المعايير التي تحدد الرأي الفقهي الذي تختار اتباعه الإنسانية والزواج الحب والعمل هما حجرات زاوية لإنسانيتنا فورويد في هذا الفصل نتحدث عن واحدة من أهم العلاقات الإنسانية تلك التي تمناها وتغنى بها الشعراء في كل الحضارات والأزمان ما الذي يجعل رجلا وامرأة يقرران الحياة معا إلى الأبد وما الذي يضمن نجاح هذه العلاقة المعقدة وهل هي دليل على إنسانيتنا حقا؟ يبدو الحديث عن الزواج مغريا لعلماء النفس التطوري فيقولون إن الزواج لا يعد كونه رغبة غريزية للتكاثر مجرد غريزة بدائية كالتي تعرفها كل الحيوانات لكن الإنسان سعى لإصباغ طابع أكثر رقيا عليها فاخترع مفاهيم كالرومانسية والحب والزواج ليكون الموضوع أكثر تحضرا وما هي إلا أسماء متعددة لشيء ذاته فالحب ما هو إلا طريقة للانجذاب للطرف الآخر للتكاثر والحفاظ على النوع يذكر علماء النفس التطورية عددا من الأدلة على كلامهم هذا يقولون ان التفضيلات الجنسية للرجال والنساء أي ما يجذب كل منهما للآخر غريزيا أشياء تهدف إلى التكاثر حتى إن لم يلاحظ المرأة هذا بشكل وعين فغريزة الرجال تجذبهم لمواصفات جسدية معينة عند النساء تساعد على الإنجاب والعناية بالذرية مثال صغر السن وحمرار الشفتين وكثافة الشعر مواصفات تدل على الصحة الجيدة وبالتالي القدرة على الحمل والولادة وحجم الصدر مؤشر على القدرة على تغذية الطفل وضيق الخسر وعرض الأرداف مؤشر لاتساع الحوض وهو ما يسهل عملية الولادة لذلك تلجأ النساء للحصول على كل هذا الشكل عن طريق مساحق التجميل والعناية بالشعر وعمليات التكبير والشفط والتصغير أما النساء فلهن تفضيلات غريزية أخرى تسهم أيضا في التكاثر والحفاظ على الذرية تجربة جعل العلماء مجموعة من النساء يشاهدن صورا لرجال مختلفين لتقييم مدى جاذبيتهم فوجد العلماء أن الرجال الذين كانوا يتفاعلون مع أطفال في هذه الصور بشكل إيجابي يحمل طفلاً، يلعب معه، جالس معه، إلى آخره كانوا يحظون بتقييم أكبر في مستوى الجاذبية وهو ما يؤشر إلى انجذاب المرأة غريزيا لمن يساعد في رعاية الأبناء كما أن معظم النساء يفضلن غريزيا الرجل ذو المكانة المرتفعة القوي ذو الصحة الجيدة لأن هذا يساعد في الحفاظ على الأطفال وحمايتهم من الأخطار رغم أن البيئة لم تعد تتطلب القوى البدنية للحماية وايضا قد ينجذبنا للشخص الساخر خفيف الظل لان صياغة المفارقات المضحكة قد تكون مؤشرا لسرعة البديهة وتطورات القدرات الذهنية ما يعني ان ذريته قد تارث هذه الصفات الجيدة الى اخره يقولون ايضا ان الرجل يميل لتعدد العلاقات اكثر من المرأة لان دوره الغاليزي هو التلقيح ونشر الجينات في اكبر عدد ممكن من الاناث كما تفعل باقي الكائنات فالثديات التي تعيش مع شريك حياة واحد نادرة لا تتجاوز 3 في فصائل من القوارض والخفافيش والثعالب والغزلان لذلك قد يشعر الرجال أن الارتزام مع امرأة واحدة نوع من التضحية أكثر مما تشعر المرأة فقد كان الرجل في الماضي يحظى بالجواري والعلاقات المتعددة حتى قيادته الحضارة بزوجة واحدة فأصبح المسكين غير سعيد ما رأيك في هذا الكلام؟ هل ترى الأمور من هذه الزاوية حقا؟ هل الزواج مجرد غريزة حيوانية تعطيها اسما متحضرا كي نبررها لأنفسنا؟ الزواج أفضل أم العلاقة العابرة؟ إذا كان الجنس هو الدافع الرئيسي للعلاقات أليس من الأفضل الإنسان أن يعيش في علاقات عابرة غير شرعية بعيدا عن مسؤوليات الزواج وهمومه؟ أليس هذا أفضل لسعادتك؟ فكر قليلا في الإجابة قبل أن تنتقل إلى الدراسة التالية دراسة. طرح العلماء في الغرب هذا السؤال من الأكثر سعادة المتزوجون أم الذين يعيشون في علاقات خارج إطار الزواج قاموا بمقارنة مجموعة كبيرة من الناس في ثلاثين دولة أوروبية ليعرفوا الإجابة وبعد جمع وتحليل هذه البيانات بدقة كانت النتيجة التي وجدوها هي هناك فجوة واضحة بين النوعين فالمتزوجون يكونون عموما أكثر سعادة في حياتهم من أصحاب العلاقات خارج إطار الزواج في دراسة أخرى وجدوا أن الذين يعيشون في علاقة دون زواج يكونون أكثر إحساسا بعدم الاستقرار بل وأكثر عرضة للابتئاب فلابد من وجود فكرة الزواج في حد ذاتها كي يكون الإنسان أكثر سعادة في العلاقة شيء غريب لماذا يحدث هذا؟ يمكننا أن نرى بوضوح أن الزواج عند البشر له دور أكبر من مجرد إشباع للغريزة الجنسية فهناك معاني إنسانية ومكاسب النفسية تتحقق به كالاستقرار النفسي والطمأنينة والثقة والمشاركة والإحساس بالأمان والدعم لهذا لا تنجح العلاقات المعتمدة على الرغبة الجسدية فقط العلاقات العابرة لا تجعل الإنسان سعيدا فمن المؤلم أن تكون مهددا في أي لحظة بانتهاء علاقة سطحية يخشى كل طرف فيها الارتزام الحقيقي تجاه الطرف الآخر مهما بدت هذه العلاقات جذابة غريزيا لدى البعض إلا أنها لا ترضي إلا الجانب الحيواني للجانب الجانب الإنساني لهذا لا تحقق السعادة لكن مهلا هل معنى هذا أن الزواج يسبب السعادة بالضرورة؟ دعنا نكون صرحا كثير من الناس أصبحوا أكثر تعاسى لأنهم ارتبطوا بشخص غير مناسب فاصبح الزواج مصدرا رئيسيا لتعاستهم وشقائهم فالعلاقه الزوجية التي لا تسير على ما يرام قد تصبح جحيما يتمنى الإنسان الخلاص منه فما العمل كيف تختار شريك حياتك كل الزيجات التي نجحت قامت على الحب والتي فشلت كذلك أنيس منصور العلاقة الزوجية شيء معقد تتداخل فيه عوامل اقتصادية واجتماعية بل وحتى سياسية ودينية وصحية كثيرة فتقول دراسات مثلا ان رضا عن العلاقة يزداد كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوجين لأنه قد يرفع مستوى قراراتهما في إدارة الحياة وكلما ارتفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهما لأنه يجنبهما الكثير من المشاكل الحياتية وكلنا نعلم أن أشياء مثل تدخل الأهل في العلاقة قد يفسد كل شيء وهي أشياء تحكمها الظروف الخارجية كما تلاحظ لكن لو تحدثنا عن المواصفات الشخصية كيف نختار شريك الحياة المناسب الذي يستطيع تحمل كل هذا؟ واحد اختار من يشبهك كثيرا من الناس ينجذبون لمن هم مختلفين عنهم ومن يمثلون عكس تصرفاتهم واعتقاداتهم وطريقة حياتهم لهذا يقول البعض إنما تتظاهر ضده في الصباح قد يكون أكثر ما يثير غريزتك في المساء فالغريزة لها قوانينها الخاصة والتي تختلف كليا عن العقل والمنطق فأحيانا يكون هذا الاختلاف مدهشا مثيرا للفضول والخيال والرغبة في ثلاثية نجيب محفوظ نقرأ عن شخصية رجل الأسرة الصارب أحمد الجواد الشهير بس السيد المولع بفرض قوانين صارمة على زوجته وأولاده الخاضعين له دوما رجل جاد يحب الانضباط والهيمنة إلا أنه يقع في حب راقصة يذهب إليها في المساء ليهوى تحت قدميها فلماذا ينجذب بعض الناس لمن لا يناسبونهم؟ تجربة جاء العلماء بمجموعة من نساء وعطوهن قمصان رجال كانوا قد ارتدوها لحدة أيام وطلبوا منهن أن يستنتجن من الرائحة وحدها أي من أصحاب هذه القمصان أكثر جاذبية سبب هذه التجربة العجيبة هو أن الحيوانات تنجذب إلى الجنس الآخر باستخدام الرائحة الفيرمونات التي تنطلق في موسم التزاوج لهذا الغرض وكان العلماء هنا يريدون معرفة ما إذا كان هذا ينطبق على الإنسان أيضا أم لا وجدوا في هذه التجربة أن كل سيدة تفضل غريزيا رائحة أكثر الأشخاص اختلافا عنها في المادة الوراثية MHC. يقول العلماء أن هذا الاختيار يساعد على أن يكون للأبناء جهاز مناعي أقوى عموما يبدو أن الرائحة تلعب دورا في الانجذاب الغريزي بالفعل فالإنسان لا يشعر بالاستثارة من أقاربه ومن تربى معهم لأن رائحتهم مألوفة بالنسبة له ويفضل لا إراديا من لهم رائحة مختلفة لماذا يحدث هذا؟ الانجذاب لشخص مختلف شيء غريزي بدائي تشاركن فيه باقي الكائنات لأنه يساعد على إكساب الأبناء صفات جديدة لمكررة تساعدهم على البقاء والتكيف مع البيئة على عكس زواج من شخص مشابه لك جينيا كزوج الأقارب الذي يراكم العيوب والأمراض الوراثية في الأبناء لهذا قد يجد الإنسان نفسه من أول وهلة منجذبا بدافع غريزي لشخص مختلف عنه في أشياء عديدة كالمظهر وأسلوب الحياة وطريقة التفكير لأن الاختلاف في حد ذاته يبدو مبهرا وجذابا بشكل ما والسبب غريزي يتعلق بالتكاثر التشابه والتوافق الانجذاب لشخص مختلف عنك ليس ضمانا لاستمرار العلاقة فالانجذاب الغريزي لراقص حسناء رأيتها في فيديو كليب لا يعني أن التعرف عليها والزواج منها يعني استقرارا زوجيا فالعلاقات طويلة الأمد تتطلب أشياء أخرى فما هي؟ المشكلة الشائعة هي أن من ينصحك بمواصفات شريك حياتك يقولون لك المواصفات التي تناسبهم هم للتي تناسبك أنت لاختيار شركة حياة مناسب لعلاقة مستقرة طويلة الأمد لا نزوة غالزية عابرة تقترح دراسات اختيار من يشبهك ويتوافق معك فكلما كان الشخص قريبا من مستوى ذكائك وشخصيتك ونمط تدينك ومستواك التعليمي وزاد الوقت الذي تقضيانه معا في نشاطات مشتركة زاد الرضا عن العلاقة وزادت فرص نجاحها كيف تعرف أن الطرف الآخر يشبهك؟ لتستطيع اختيار شريك حياتك المناسب عليك أن تفهم نفسك أولا قبل أن تسعى لفهمه الزواج قرار مصري ستستمر تداعيته لما بقي لك من العمر تختار اليوم شخصا ينبغي أن يكون مناسبا لك مدى الحياة فهل تعرف الطريق الذي ستسير فيه باقي حياتك لتختار من يرافقك فيه سيكون اختيار شريك حياتك أكثر سهولة إن كان معنى حياتك واضحا بالنسبة لك أي حين يكون لديك تصور عن أهدافك وأولوياتك وقيمك ومبادئك حين تفهم نفسك والطريق الذي تريد أن تسير فيه سيكون واضحا وقتها من هو الشخص المناسب الذي يصلح للسير معك وإعانتك للاستمرار في هذا الطريق وحين تفهم نفسك وتحدد معنى حياتك سيكون سهلا عليك تحديد أولوياتك ومن ثم اختيار شخص متوافق معك لمزيد من التفاصيل حول معنى الحياة انظر فصل السعادة حتى يكون المرء منبهرا بشريك الحياة المحتمل ستجعله المشاعر الرومانسية يفترض أشياء غير موجودة في الواقع فلو كنت تحب فتاة لأنها جميلة ستفترض أنها أيضا زوج صالحة وربط منزل ممتازة وستحب أسرتك وتربي أطفالك جيدا وتشارك نفس أحلامك إلى آخرين دون أن تكون عندك معلومة كافية تؤكد هذا أو تنفيه لتتعرف جيدا على شريك حياتك المحتمل اطرح عليه أسئلة مفتوحة لتعرف كيف يفكر ويرى الحياة وما هي أهدافه وتصوراته للحياة المثالية دون أن تدفعه لقول الإجابة التي تحب سماعها ولا أن تصغي فقط لما تريد سماعه ومن أهم الأمور التي يمكن السؤال عنها التعرف على الطريقة التي يصف بها قصة حبكما طريقة وصف القصة وجد أحد العلماء أن الزوجين حين يتشاركان نفس التشبيه الأدبي لقصة حبهما تكون حياتهما أكثر استقرارا وسعادا ليوضح لك ما أقصد تعال نلعب لعبة لعبة اقرأ هذه القائمة واختر بالترتيب أكثر ثلاث قصص تعبر عن قصة حبك كل التشبيهات الصحيحة لكننا نتكلم عن أكثر بديهية بالنسبة لك الحب رحلة نسير معا في طريق حياتنا لنصل للمستقبل الحب شجرة برعايتنا واهتمامنا تزداد شجرة الحب الحب بزنس هناك اتفاقات والتزامات ويحاول كل منا تسويق نفسه للآخر الحب ديمقراطية كل الأرأي تؤخذ في الاعتبار ونفعل ما نتفق عليه الحب ديكتاتورية على طرف طاعة الآخر مهما كان رأيه الحب فانتازيا فارس يخطف حبيبته على حصان أبيض يحقيق أحلامها الحب قطعة قماش يمكن تشكيله بالطريقة التي نريدها الحب تاريخ نصنع ذكريات جميلة معا نسجلها لنتذكرها الحب لعبة تحتاج للعبين يلعبانها معا ويستمتعان بها الحب دواء يشفي من آلام الماضي وصعاب الحياة الحب دين مرتبط بالممارسات والمشاعر الدينية هناك تشبيهات أخرى كثيرة ذكرها الباحث لكن هذه من الأكثر شيوعا لاحظ أننا نتكلم عن التشبيه الذي يشعر به المرء في أعماقه لا تشبيه الشائع في المجتمع والمفروض عليه الاعتقاد به وترديده لكن ما أهمية هذا الكلام؟ ما علاقة هذا التشبيه البلاغي بنجاح العلاقة؟ يقول الرجل إن لكل من تصورا مختلف عن الحب اكتسبه من القصص والحكايات والأفلام والأحداث التي شهدها في حياته قصة الحب التي يتخيلها المرء تشمل معاني ضمنية تتعلق بالأولويات ودور كل من الرجل والمرأة في العلاقة وما يتوقعه كل طرف من الآخر لذلك قد يساعد تطابق قصة الحب لدى الطرفين على خلق بعض التوافق بينهما وإيجاد معنى مشترك للحياة معنا مثال يرى أحمد أن الحب رحلة فهو يريد الزواج من من تعينه في طريقه الشاق نحو هدفه البعيد الحياة بالنسبة له ليست سهلة وينبغي أن يتطلع لتحقيق أشياء مهمة في المستقبل ويحتاج لمن تساعده في تحقيقها أما مونة فقد كانت طرعاً الحب فانتازي كانت تتمنى الزواج من شخص يحقق أحلامها لتعيش مرتاحة طيلة حياتها كانت تتزوج شخصا ثرياً يحقق لها ما تريد هل أحظت أن مونة وأحمد يتوقعان أشياء مختلفة تماماً في العلاقة؟ هذه اللعبة تفتح بابا للنقاش في موضوعات عميقة ومهمة لصبر أغوار الطرف الآخر ومعرفة ما يريده ويتوقعه لذلك يمكن أن تطلب من شريك حياتك المحتمل أن يقرأ قائمة القصص السابقة ويختار منها أكثر القصص التي تعبر عن قصة حبكما لتقارن بين اختياركما وتناقش الموضوع معا الطوافق طبعا التشابه بين الزوجين لا يعني التطابق الكامل فهذا مستحيل نتحدث هنا عن التوافق للتطابق أن يكون الشخص متوافقا مع حياتك لا متناقدا ومتعارضا معها تجربة احضر أحد العلماء مجموعة من الرجال والنساء رصد أسلوبهم في التعامل وعرف ما إذا كانوا يميلون للهيمنة أو كانوا تابعين جعلهم يتحدثون معا ثم قام بتقييم مستوى رضاهم عن هذه المحادثة وانجذابهم للطرف الآخر وجد أن الرضا عن العلاقة يزيد كلما كان أحد الأطراف مكملا لشخصية الآخر أي أن يكون أحدهم مهيمنا والآخر تابعا لو كان الاثنان مهيمين لا حدث صراع على السيطرة لو كانا تابعين لضاعت أمور كثيرة بالحياة دون اتخاذ قرار حاسم في شأنها الاختلاف بين الزوجين هنا يعتبر تكاملا مفيدا للعلاقة لأنه يفيد التنوع وتوزيع الأدوار المهم ألا تكون خلافات في أمور جوهرية تعيق الحياة كالتناقض الصريح في القيام وأسلوب الحياة وشكل العلاقة مثال الاختلاف في أشياء فرعية ليست مشكلة هو يحب مشاهدة الكرة وهي لا تحبها لكن الاختلاف في أشياء جوهرية مشكلة هو نظر حياته لممارسة الفن وهي ترى أن الفن حرام هي تريد أن تكمل دراستها العليا وهو يرى أن دور المرأة هو المنزل فقط الحياة هنا لن تستقيم لأن الشخص لن يجد الدعم والتشجيع وتفاهم معنى حياته لذلك تزوج من يناسبك لا من تريد تغييره كي يناسبك الحياة في والضراء فلنفترض أنك اخترت شريك حياتك المناسب طبقا لما تحدثنا عنه سابقا هل الاختيار الصحيح وحده كفيل بنجاح العلاقة؟ الإجابة هي طبعا لا لابد من رعاية هذه العلاقة والعمل المستمر من أجل استمرار نجاحها فلو اشتريت أحدث سيارة ألن تحتاج لوضع الوقود وتغيير الزيت وإجراء صيانة دورية كي لا تتعطل من كثرة الاستخدام؟ فما هي الممارسات التي تميز العلاقات الناجحة؟ وجد العلماء أن من هذه الأشياء طبيعة التواصل بين الطرفين هنا يدور بينكم أحوار فما الذي يقال؟ وكيف يقال؟ وكيف لهذا أن يؤثر على العلاقة أصلا؟ نسبة جوتمان خصص أحد العلماء مساحة في معمله بجامعة واشنطن وقام بتأثيفه ليكون كغرفة منزلية ثم راح يدعو الأزواج ليجلسا معا في هذا المكان وراح يراقبهما على مدار الساعة بكاميرات خاصة ليرى كيف يتوصلان مع بعضهم البعض هذا الرجل هو جون جوتمان أستاذ علم النفس الذي درس العلاقات على مدار عشرين عاما ليخرج بعدة أبحاث شديدة الأهمية راح قتمان يحسب النسبة بين العبارات الإيجابية والسلبية في الحوار اليومي بين الزوجين ليعرف ما هي النسبة المثالية التي تميز الزواج الناجح العبارات الإيجابية مثل مديح أو كلام رومانسي أو تشجيع إلى آخره والسلبية مثل الانتقاد أو الشكوى أو الإحباط إلى آخره وجد أن النسبة في العلاقات الناجحة هي واحد إلى أي في مقابل كل عبارة سلبية هناك خمس عبارات إيجابية وإلا كانت هناك مشكلة في العلاقة تنظر بالطلاق لو استمر اغتلال النسبة طويلا يتزوج الإنسان كي يكون سعيدا ويسعد الطرف الآخر فهل هذا ما تفعله؟ هل معظم كلامك معه عن الأحباطات والمشاكل والخوف من المستقبل أم فيه إيجابيات تثير لديه مشاعرا طيبة؟ هل يثير معظم كلامك معه القلق والخوف والتوتر والاستياء أم السعادة والراحة والتفاؤل والاطمئنان؟ هل تمتدحه أكثر مما تنتقده بخمس مرات؟ لهذا يقال إن الكلمة الحلوى شيء ضروري في الزواج كي يستمتع أي شخص بصحبتك يجب أن تثير فيه مشاعر إيجابية تخيل صديقا كل ما يفعله هو أن ينتقد تصرفاتك ويخبرك أنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء على نحو صحيح ويعتبر أنه أفضل منك وينبغي أن تسمع كلامه بماذا ستشعر تجاه هذا الشخص؟ الحياة ليست جنة وهناك مشاكل تحدث طبعا لكن حين ينشغل الزوجان في المشاكل اليومية ومواجهة ضغوط الحياة يجب أن لا ينسوا أن تكون الإيجابيات بينهما أكثر من السلبيات لأن هذا مؤشر مهم لنجاح العلاقة إذن كيف نزيد من المشاعر الإيجابية في السراء ونقلل من المشاعر السلبية في الضراء؟ هذا ما سنتحدث عنه في الجزء التالي الزوجان في السراء معظم الناس يركزون على كيفية حل الخلافات الزوجية على اعتبار أن هذا هو ما يضمن استمرار العلاقة إلا أن هذا الاعتقاد ليس دقيقا فالأهم هو أن يعرف الزوجان كيف يتشاركان الفرحة تجربة راح العلماء يراقبون 158 رجلا وإمرا تجمعهم علاقات رومانسية ليسجلوا بدقة كيف يتواصلون فيما بينهم بخصوص احداث إيجابية وسلبية حدثت في حياتهم مؤخرا ليلاحظوا درجة الفهم والتأييد والاهتمام بين الطرفين في هذا التواصل ثم عادوا لهم مرة أخرى بعد شهرين ليعرفوا كيف تطورت العلاقة وبعد مرور الشهرين وجد الباحثون شيئا هاما وهو أن كيفية نقاش الرجل والمرأة حول هذه الأحداث الإيجابية التي حدثت لهم كان أكبر مؤشر على استمرار العلاقة أو انتهائها نفهم من هذه الدراسة وغيرها أن الزواج الناجح يكون بين زوجين يستطيعان أن يفرحا معا أي أن يتشارك الفرحة بالأحداث الإيجابية التي تحدث في بالحياة من المهم أن يعرف الزوجان كيف يتجاوزان المشاكل ويتحملان الصعوب لكن الأكثر أهمية هو أن يعرفا كيف يزيدان من مشاعرهما الإيجابية معا وجد العلماء أن هناك طريقة فعالة لتشارك الفرحة مع شريك حياتك تعالوا نتعرف عليها لعبة فكر معي في هذه المواقف جاء شريك حياتك أو صديق او والدك أو أخوك إلى آخره وقال لك إن هناك شيئا جميلا حدث له طرقية نجاح صفقة تفوق دراسي إلى آخره ماذا ستفعل وماذا ستقول له فكر قليلا في الأمر قبل أن تستمر سأقول له قد تكون الإجابة المثالية البديهية هي أن تقول له مبروك إلا أن دراسة علمية وجدت أن هذه ليست أفضل إجابة ممكنة تجربة. راحت باحثة تدرس هذه النقطة بالتحديد كيف نتعامل مع الأخبار السعيدة التي تحدث لشخص نحبه فوجدت أن الطريقة المثالية للتجاوب مع خبر يحكيه لك شخص سعيد هي طريقة أسمتها التجاوب البناء أي أن تقول له وأنت سعيد ومهتم شيئا على غرار مبروك هذا خبر رائع احكي لي ما حدث بالتفصيل المقصود هنا أن تطلب من الشخص أن يتذكر الأحداث ويحكيها فيستدعي نفس المشاعر الإيجابية ليعيش هذا الموقف من جديد وكأنه يعيشه معك عبر عن سعادتك واسأل عن التفاصيل الضقيقة وما كان يشعر به وقتها أين كنت؟ وما الذي قيل بالضبط؟ ماذا كان شعورك؟ واستمع له بتركيز واهتمام وعيش معه نفس الأحداث اظهر سعادتك وابتسم وصافحه أو احتضنه إلى آخره بهذا ستجعله أكثر سعادة وتكون أنت جزءا منها المشكلة أننا قد لا نمارس هذا بشكل طبيعي غريزي فردود الأفعال الأخرى تكون على هذا النحو هذا جيد مبروك التبلد البناء عبارة بناء وإيجابية لكنها لا تزيد سعادته أو تقديره للعلاقة كثيرا الكلام الإيجابي وحده لا يكفي بل يجب أن تظهر اهتماما وتفاؤلا أكبر من الممكن أن تقول كلاما جيدا وأنت مجغول بمتابعة الإنترنت مثل؟ أن تجعلك هذه الترقية تعمل عدد ساعات أكثر؟ هذه مسؤولية كبيرة جدا تجاوب غير بناء عبارة سلبية وتدمر فرحة الشخص الذي جاءك يريد أن تشاركه فرحة قد تكون الملاحظة صحيحة لكن هذا ليس وقتها فهي تدمر فرصة جاهزة لزيادة المشاعر الإيجابية وتعزيز العلاقة غير مهم تبلد غير بناء عبارة سلبية طبعا وتسيء للعلاقة الاستمتاع بالأحداث الإيجابية وانتزاع الفرحة منها حتى آخر قطرة شيء مهم لزيادة الرصيد العطفي بين الزوجين فكثيرا ما نرى مشاكل تحدث لأسباب شبه تافهة لماذا غيرت القناع؟ لماذا تأخرت؟ لماذا لم تحضر الطعام إلى آخره؟ ويكون سببها الحقيقي هو عدم وجود رصيد من المشاعر الإيجابية المتراكمة يسمح بتجاوز كل من الزوجين لهفوات الآخر الطبيعية بناء هذا الرصيد العطفي يتطلب إظهار الدعم والمساندة للطرف الآخر في كل الأدوار الاجتماعية التي يلعبها في حياته كان تدعم الزوجة زوجها والعكس كأب وكأخ وكابن وكصديق وكشخص له أهداف وظيفية إلى آخره وتشجعه وتشاركه فرحته إذا حقق شيئا في أي مجالات في حياته لا الاقتصار على دعمه كزوج فقط افرح مع شريك حياتك في السراء الزوجان في الضراء من يقول لك ان الزواج المثالي لا تحدث فيه مشاكل من أي نوع فاعلم انه غير متزوج اصلا حدوث الخلافات شيء طبيعي ومقياس العلاقه الناجحه هو كيفية التعامل مع هذه الخلافات حين تحدث يقول بعض الباحثين ان النساء من يبدأنا الشجاره غالبا لكن لا اؤيد هذا الرأي كي لا اتهم بمعاده المرأة فالمهم في الموضوع هو كيف تتعامل مع الشجار أيا كان سببه حين يحدث عند نشوب مشاكل بين الزوجين كيف يتعاملان مع بعضهم البعض وجد جوتمان أن هناك مجموعة من السلوكيات السلبية التي إذا ظهرت بين الزوجين بشكل مستمر طوار الوقت يكون هذا مؤشرا لحدوث الطلاق في المستقبل بدقة تصل إلى 94% هذه السلوكيات هي الهجوم المستمرة التهجم المستمر على الطرف الآخر ومحاولة إثبات أنه مخطئ دائما أي عدم انتقاد السلوك بل مهاجمة الشخص نفسه والتقليل من شأنه وإظهاره إنه دائما سيء وأنك فقط الجيد في العلاقة الدفاع عكس السلوك السابق محاولة إثبات أنك دائما بريء ولا تخطئ أبدا يبدو هذا مستفزا للطرف الآخر لعدم استعدادك لتحمل أي مسؤولية تجاه أي شيء يحدث الإهانة. التقليل من شأن الشخص والتلفظ بألفاظ بهدف إيلامه معنويا التجمد يحدث غالبا للرجال المرأة تصيح في وجه الرجل بينما هو متجمد في صمت في انتظار انتهاء هذه العاصفة الأسلوب الأمثل للتعامل مع الخلافات هو محاولة تجنبها في الأساس باختيار شريك حياة مناسب كما قلنا وتجنب ألماط التواصل هذه قدر الإمكان لا أن تكون أسلوب حياة مع محاولة حل الخلافات بشكل أكثر إيجابية مثال وضع قواعد للنقاش إذا تم خرقها ينتهي النقاش مثل عدم توجيه الإهانة وعدم رفع الصوت عدم الدخول في نقاش إلا حين تهدأ الانفعالات ويكون الحوار هادئا متحضرا لا تجعل هدف النقاش هو إثبات أن الطرف الآخر مخطئ بل الهدف هو التفكير معا للبحث عن حل للمشكلة عرف أن لك دورا في حل المشكلة وإن كان صغيرا فلا تتنصل من هذا الدور ملقيا بكل العبء على الطرف الآخر عبر عن وجهة نظرك تجاه ما حدث وأيضا استمع وتفهم وجهة النظر الأخرى جيدا لا تقضي الوقت كله في الكلام ابحث عن حل المشكلة أكثر من الحديث عن ملابسات المشكلة وتفاصيلها تقبل الحلول الوسط وعدم الإصرار على الحل الذي تريده أنت تعلم مما حدث كي تحاول تجنبه في المستقبل عدوث الخلافات والنقاش المتحضر حولها قد يكون شيئا مفيدا للعلاقة لأنه نوع من الترميم والصيانة وتنقية العلاقة من الشوائب لتقويتها تقدير نوع العلاقة. كثير من الناس يعيشون حياة زوجية جيدة لكنهم لا يدركون أنها كذلك لأنهم يقارنون أنفسهم بنموذج افتراضي للعلاقة المثالية قد لا يكون له وجود فما شكل العلاقة الناجحة الحقيقية على أرض الواقع أنواع الزواج المستقرة يفترض معظم الناس لسبب ما أن هناك نموذجا واحدا للعلاقة الناجحة علينا جميعا أن نتبعه كي يكون زواجا سعيدا إلا أن العلماء وجدوا أن هذا غير صحيح راح العلماء يراقبون سلوك الأزواج فوجدوا أن هناك ثلاثة أنواع للزواج المستقرة وليس نوعا واحدا فقط وهذه الأنواع هي هذا النوع يتبع التوزيع التقليدي لأدوار الرجل والمرأة فالرجل هو المتحكم ويعمل للإنفاق على البيت وعلى المرأة الاهتمام بالمنزل وطاعته في هذا الزواج أهدف العائلة أهم من الأهدف الشخصية الجدول اليومي منتظم يتشارك الزوجان في نفس المساحات في المنزل قد يعيشان في بيت الأسرة يتجنبان الخلاف إلا في الموضوعات المهمة يستمع كل منهما ويتعاطف مع الآخر لإيجاد حلول من المخاطر المتوقعة قلة المظاهر الرومانسية بالتدريج الزواج في هذا النوع يكون هناك قدر من المساواة بين رأي الرجل ورأي المرأة وتوزيع الأدوار يخضع للمساومة والنقاش هناك تأكيد على استقلالية كل طرف واحترام خصوصيته الأهدف الشخصية لا يتم تجاهلها على حساب أهدف العائلة الجدول اليومي غير منتظم لكل منهما مساحة خاصة في المنزل يتنزعان كثيرا حول موضوعات متعددة يسعيان لحل الأمر بالتفاوض والأقناع وأحيانا يعيدان فتح الموضوع ليتجدلا من جديد من المخاطر المتوقعة استمرار المشاكل والصراعات الزواج الانحزالي في هذا النوع تكون هناك مسافة بين الطرفين وتقل المشاركة بينهما في أنشطة الحياة لكل منهما مساحة مستقلة في المنزل يتجنبان الصدام في كل الموضوعات لديهما مهارات قليلة لحال النزاعات ولا يلجآن للإقناع أو الحلول الوسط يتقبلان وجود خلافات لكنهما يقللان من شأنهما ويركزان على الأشياء المشتركة من المخاطر المتوقعة الانعزال العاطفي والوحدة طبعا التقسيم لا سصارما ويمكن أن تكون علاقتك خليطا بين هذه الأنواع كما يمكن تطوير العلاقات والانتقال بينهما قد يسأل أحدكم هل هذا الزواج سعيد؟ كيف يكون الزواج غير السعيد إذن؟ الزواج غير المستقل مختلف عما عن نتحدث عنه ففيه تظهر سلوكيات مريعة مثل الدخول في صراعات بغير محاولة أو رغبة في الحل الهجوم المستمر على الطرف الآخر في افتراض سوء نيته دائما انعدام الثقة في كل الأمور ارتفاع معدل المشاعر السلبية ونضرة او انعدام المشاعر الإيجابية الرقب المستمر في الخلاص من العلاقة او إيذاء الطرف الآخر نفسيا إلى آخره وهي كما ترى أشياء مختلفة تماما عن الأنواع الثلاثة للزواج المستقرة هل لحظت في الأنواع السابقة أنه وجود للنوع السينمائي المثالي الحالم للعلاقة؟ لذلك يجب أن نتذكر دائما أن الزواج المستقر الناجح هو في النهاية علاقة إنسانية بين اثنين من البشر لاثنين من الملائكة كيف تصبح إنسانا؟ ملخص يفسر علماء النفس التطوري الزواج بأنه وسيلة للتكاثر الإخلاص الزوجي ظاهرة نادرة في الثديات هناك فرق واضح بين سعادة المتزوجين وأصحاب العلاقات غير الشرعية الشخص المختلف قد يكون مثيرا غريزيا؟ لكن هذا ليس ضمانا لنجاح العلاقة على المدى الطويل لبناء علاقة ناجحة طويلة الأمد ألف اختار من يشبهك ويتوافق معك افهم نفسك اولا وما تريده في الحياة ثم اختر من يتوافق مع هذا مثلا كيف تصفاني قصة حبكما اثنين الحياة في السراء والضراء في السراء نسبة جوتمان واحد إلى خمسة أي أن كل شيء سلبي يقابله خمسة أشياء إيجابية الطريقة التي يهرح بها الزوجان معاً تساعد في نجاح العلاقة مثلا التجاوب البناء في الضراء تجنب أنماط التواصل السلبية وحل المشاكل بفاعلية 3- تقدير نوع العلاقة عدم افتراض نموذج خيالي للعلاقة لتقيس عليه وتقدير أنواع الزواج المستقر تقليدي، استقلالي، انعزالي موسيقى الإنسانية والجمال من لم يهزه العود وأوتاره والروض وأزهاره فاسد المزاج ليس له علاج أبو الحامد الغزالي قبل أن تبدأ الحديث عن هذه الأمور قل لي ما أول شيء يخطر على بالك حين تسمع كلمة الجمال؟ غريزة تذوق الجمال يعتقد البعض أن القدرة على تقدير الجمال تحتاج إلى مهارة عقلية متقدمة غير موجودة إلا عند البشر وأنها من الأشياء التي تميزنا عن سائر الكائنات فهل هذا صحيح؟ تعمل معي ذكر الطاووس وهو ينفش ذيله الملون أنف الطاووس تراه جميلا هي الأخرى وتنجذب لصاحب أجمل ذيل طيور الجنة باختلاف أنواعها تنفش ريشها الملون وتتخذ أوضاعا مبهرة وترقص رقاصات عجيبة وهدفها هو هدف أي فنان من بني البشر ابهار المشاهد وإثارة إعجابه حيال الجذب الإناث عند كائنات كثيرة لا تخلو من استعراضات وصوات منغومة يمكن اعتبارها بمقاييسنا البشرية جميلة فهل يجز لنا القول إن هذه الكائنات تعرف شكلا من أشكال تذوق الجمال؟ يقول العلماء إن الموضوع لاستقديرا للجمال بالمعنى المفهوم بل استعراضا يهدف إلى إظهار الذكر أنه بصحة جيدة وليس مصابا بمرض تسبب تساقط ريشه أو يمنعه من ممارسة الرقصات أو الغناء بهذا الشكل أي أن الأمر مجرد استعراض للقدرات الجسدية وصحة الجسد والهدف من الموضوع لا يعد كونه وسيلة لجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر فماذا عن البشر؟ هل الجمال عندهم يتعلق فقط بالجنس والتكاثر؟ كل شعوب الأرض على مر التاريخ أعرفت الفن ومارسته تدخل الفن مع كل جوانب الحياة فهو في المأكل والملبس والمسكن وحتى في التقوص الدينية والعبادات فزغرفت دور العبادة فن وتلاوة النصوص الدينية فن والخط فن وتصاميم المسيحية وسجادة الصلاة وسائر الأدوات الدينية فن ظهر اهتمام البشر بالفنون والتزيين مع ظهور الإنسان العقل منذ خمسين ألف سنة. فقد لاحظنا أن في تصميم أدواته الحجرية قدرا من مراعاة الجانب الجمالي وليس الوظيفي فقط فما الذي يجعل رجل الكهف المهموم بالبقاء على قيد الحياة يهدر وقتا ومجهودا وطاقة ويقوم بتزيين أدواته بل يرسم على جدار كهفه تلك الرسومات البديعة التي بقيت حتى يومنا هذا أيا كانت وظيفة هذه الرسوم ومعناها لماذا اهتم بالبعد الجمالي فيها؟ ما أهمية هذا بالنسبة له؟ أهمية الجمال. قالوا في الأمثال ان السعادة هي الماء والخضرة والوجه الحسن وهو ما يعني بلغة علماء النفس التطوري توفر المواد الطبيعية البقاء ووجود الحبيب التكاثر فيقولون إن الإحساس بالجمال عند البشر غارزة بداية تساعده على البقاء فالشيء الذي تراه جميلاً أيًا كان هو في حقيقة الأمر شيء يساعد على الحياة والحفاظ على النوع فنحن نعجب بالمناظر الطبيعية مثلاً لأنها تمثل بيئة غنية بالموارد صالحة للحياة والبقاء وأيضا نقدر جمال الجنس الآخر لأن هذا يساعد في التكاثر يقول أحد الباحثين مثلا إن الناس يحبون التصميمات الإنسيابية كما في السيارات الحديثة أكثر مما يحبون التصميمات المضلعة لأن شكل الزوايا والحواف يذكر الإنسان بأشياء خطرة في الطبيعة كالمخالب والأنياب والأشواك فما رأيك في هذا الكلام؟ هل هذا هو الجمال بالنسبة لك؟ لو فكرنا قليلا في الأمر سنجد أن هذا لا يمكن تعميمه على كل أشكال الجمال فالجمال نسبي بشكل يفوق التصور ولا يمكن حصره في أنماط محددة بهذه الطريقة فالصحراء يمكن أن نراها جميلة رغم أن مواردها محدودة والأفكار المبدعة نصفها بأنها جميلة ويمكننا تذوق الجمال في عمل أدبي أو تعبير لغوي مثلا يرى الفلاسفة أن الحق والخير والجمال هي القيم الثلاثة الرئيسية التي تفرعت منها كل الأخلاق والفضائل التي عرفها البشر أي أن تقدير الجمال عند الفلاسفة ليس مجرد متعة او وسيلة للبقاء بل قيمة أخلاقية عظمى ليس هذا فقط بل يقول كانت إن تقدير الجمال ليس وسيلة لتحقيق شيء أصلا بل هو غاية نهائية في حد ذاته ووصفه عالم النفس الشهير إبراهام ماسلو بانه من تجارب القمه التي يشعر فيها الإنسان بالسعادة الحقيقيه الجمال الذي يرضيك هو الذي يشفع عن روحك مصطفى صادق الرفاعي فالعصر الحديث لم يعد الموضوع مقتصرا على الفلسفة بل اصبح موضوعا للتجارب والابحاث العلميه فاستطاع العلماء ان يحددوا الاجزاء المتعلقه بتقدير الجمال في المخ وبداوا يقيسون تأثيره على من يمارسونه بانتظام فما أهمية تذوق الجمال في حياتنا؟ وجد البحثون أن تقدير الجمال يمكنه أن يساعدك في أن تكون صحتك أفضل وأن يساعدك في تحديد أهدافك وارتقاء أخلاقك فتعال نعرف كيف صحة أفضل في دراسة ضغمة أجريت على ما يقرم من خمسين مشارك راحل العلماء يتابعون ما يحدث للمهتمين بحضور الفعاليات الثقافية المختلفة كزيارة المتاحف وحضور الحفلات الموسيقية والمسرحيات إلى آخره، ومدى اختلافهم عن الذين لا يفعلون هذا. وجدوا أن من يحضرون هذه الأنشطة يتمتعون بصحة بدنية أفضل، ويسجلون قدرا أعلى من الرضا عن الحياة، وتقل عندهم نسبة الاكتئاب والقلق، وهذه الفوائد تحدث بقدر أكبر عند من يمالسون هذه النشاطات مرة أكثر، اكتشفوا أيضا أن الاحساس بالجمال له تأثير على الجهاز المناعي وكيمياء المخ فمن عندهم تقدير أعلى للجمال يتعافون أسرع من الأمراض كما تقول دراسات أخرى كما أن لتقدير الجمال تأثيرا واضحا في تخفيف الشعور بالألم كما في التجربة التالية تجربة جعل العلماء مجموعة من المرضى يتأملون لوحات فنية جميلة طبقا لذوقهم ليعرفوا تأثير هذا عليهم جسديا وجدوا أن من يفعلون هذا يقل احساسهم بالألم ووجدوا أن هذا لا يحدث بسبب تشتيت الشخص بلوحة جميلة فيتجاهل ألمه بل وجدوا أن المخ حين يستشعر الجمال وينغمس فيه يقل إحساسه بالألم فعلا لا يقتصر الأمر على الفنون التشكيلية فقط بل يمتد إلى الموسيقى أيضا فقد وجدوا أن الأطفال حين يستمعون إلى الموسيقى أثناء تلقيهم حقنا وريديا او علاجا للأسنان يقل إحساسهم بالألم والقلق نفهم من هذا أن مسألة التذوق الجمالي ليست طرفاً يمارسه رائق البال والمرفهون فقط بل قوة إنسانية يمكن ممارستها من حين لآخر لنحصل على مكاسب نفسية عديدة لكن ما علاقته بتحقيق الأهداف؟, تحقيق الأهداف. كي تحقق أي هدف يجب أن تكون مؤمناً بإمكانية حدوثه لو كنت تعتقد أن هدفك مستحيل فلن تبذل المجهود الكافي لتسعى نحوه أصلا فلا أحد يجري نحو هدف يعتقد في داخله أنه سراب مستحيل الوصول إليه تجربة طلب أحد العلماء من مجموعة من الطلبة أن يمارسوا تقدير الجمال بشكل منتظم بأحد الطرق التي سنتحدث عنها لاحقا ليعرف التغيير الذي سيطرأ عليهم وجد أن الذين يفعلون هذا بانتظام يزداد عندهم الأمل تجاه الغد، وأصبحوا يتوقعون تحقيق أشياء جيدة في المستقبل، كما زادت قدرتهم على تحديد أهدافهم أكثر من غيرهم. ما تفسير هذه النتيجة؟ وما علاقة الأهداف بتقدير الجمال؟ من لا يرى الجمال حوله، يعتبر العالم قبيحا لا خير فيه، مكانا خطرا مليئا بالتهديدات، وهو ما يجعله متشائما، ويكون المستقبل بالنسبة له مظلما، لا يستطيع أن يحدد لنفسه أهدافا واضحا في حين أن تقدير الجمال يجعل نظرة الإنسان لحياته إيجابية عموما فهو يرى الجمال والخير المنتشرين في كل مكان حوله وهو ما يجعل نظرته للحياة أكثر إيجابية وتفاؤلا فيتوقع أن يكون المستقبل جميلا هو الآخر ما يجعله أقدر على أن يكون طموحا وأن يحلم ويحدد أهدافا واضحا لنفسه الارتقاء الروحي هناك علاقة واضحة بين تقدير الجمال والمشاعر الروحية والدينية لو كنت مسلما ووقفت أمام منظر طبيعي ومبهر ستجد نفسك تقول بشكل تلقائي سبحان الله وتقول لفظ الجلالة الله كمرادث للإنبهار وتقدير الجمال في إسبانيا حين يعجب الجمهور بأداء رياضي أو فني جميل يهتفون في حماس أولي وقيل إن هذا اللفظ تسرب من أيام الأندلس وأصله لفظ الجلالة الله إن الله جميل يحب الجمال حديث في الحقيقة وجد العلماء أن تقدير الجمال يسمو بالإنسان لدرجات أرقى روحيا فالذين يقدرون الجمال يزداد سموهم الروحي ويزهدون في الماديات ويشعرون بالامتنان لما في حياتهم من نعم تقدير الجمال يسمو بك فوق المظرة المادية للحياة لأن الشخص الذي يستشعر الجمال ويستمتع به يكون سعيدا حين يتنزه على الكورنيش أو يستأجر قاربا رخيصا ويأخذه في نزهة نيلية أو حتى حين يسير على قدميه متأملا ما يحدث حوله لأن مصدر استمتاعه بالشيء ليس نابعا من قيمته المادية بل قيمته الجمالية لو أراد شخص مدي شراء شيء ما سيكون مقياسه هو الماركة والسعر والمظهر الاجتماعي أما من يقدر الجمال فسيختار ما يراه جميلا لأن قيمة الأشياء الجميلة عنده لا تكمن في قيمتها المادية بل في ذاتها أي أن تقدير الجمال قد يجعلك توفر الكثير من المال أيضا ليس هذا فقط بل وجد أن تذوق الجمال يسمو بالإنسان وينمي عنده الإحساس بالعدالة والإنصاف إذ يبدو أن من يتذوق الجمال يستشعر التناسق والتناغم في نظام الحياة من حوله فيرى الظلم وكأنه نشاز قبيح لا يتناسب مع تناسق الحياة وتناغمها أي أن تقدير الجمال بأنواعه يرتقي بنا أخلاقيا أيضا لذلك، حين نقول إن الفنون تسم بالإنسان وترتقي به، فإن هذا ليس كلاماً مجازيا بل هي حقائق علمية. كيف نتذوق الجمال؟ قام العلماء بتقسيم الجمال إلى ثلاثة أنواع. ينبغي أن يدرب الإنسان نفسه على الانتباه لها إذا أراد أن ينمي قدرته على الاستمتاع بالجمال. هذه الأنواع هي جمال الطبيعة، جمال من صنع البشر، الجمال الأخلاقي، جمال الطبيعة إنه تأمل البحر عند الغروب التنسه في حاضقة ومشاهدة الزهور الاستلقاء تحت الشجرة وتأمل أشكال السحب الإصغاء لزقزاقة الطيور عند الفجر الغوص لمشاهدة الأسماك وسط الشعب المرجانية تأمل الأفق عند الفجر والنجوم بعد متصف الليل إلى آخره جمال من صنع البشر إنه جمال الفن جمال التصميم جمال الأداء جمال التناسق والاكتمال أن تشاهد لوحة فنية جميلة أو تستمتع لمقطوعة موسيقية حالمة أن تقرأ قصيدة رقيقة أو رواية متقنة أن تشاهد استعراضا متناغما لفرقة ماهرة أو أداء متميزا لرياضي المحترف أو تصميما مبتكرا لمهندس بارع هذا النوع من الجمال هو كل ما أوجده الذكاء البشري ويشمل فنون التصميم والأداء الجمال الاخلاقي هو الجمال المعنوي الذي تراه في تصرفات البشر حين ترى فقيرا معدما يطعم حيواناً جائعا ويربت عليه ام تنتحضن صغيرها في حنان شخصا يقوم لسيد عجوز ويجلسها مكانه شابا استثمر وقته في التطوع لعمل الخير غريبا يساعد شخصا لاصلاح سيارته اسال شخصا عن الساعه او كافية الذهاب لمكان ما وشاهد رغبته الصادقة في مساعدتك رغم أنه لا يعرفك أليس هذا جمالا؟ متى اتسعى نطاق محبتك اتسعى نطاق الجمال في حياتك لأنك لا تستطيع أن ترى قباحة فيما تحب ولا جمالا فيما تكره ميخايل نعيمة يمكن زيادة قدرتنا على الاحساس بالجمال وملاحظته والاستمتاع به بواحد من الطرق التالية واحد اكتب يوميات الجمال ما هي الأشياء الجميلة التي رأيتها اليوم؟ اكتب خواطرك عن الجمال التي صادفته حولك في أنواع الجمال الثلاث ابحث عنها حولك لتدونها في نهاية اليوم اكتب على الأقل ثلاث جمل في كل نوع مر أسبوعيا لمدة ثلاثة شهور ما هي الأشياء الجميلة التي رأيتها؟ ما هي التصرفات الجيدة التي قام بها أحدهم تجاهك أو تجاه الآخرين؟ كيف شعرت حينها؟ وجد العلماء ديسنر وزملائه أن من يفعلون هذا التدريب تحديدا زاد لديهم الأمل تجاه المستقبل وزادت قدرتهم على تحديد أهدافهم ومن ثم فرصهم لتحقيقها كما عرفنا كما زادت قدرتهم على ملاحظة أنواع الجمال التي لم يكونوا يلاحظونها جيدا من قبل هذا تدريب بسيط للغاية ضع كراس في غرفتك أو مكتبك لتكون كتابة خواطرك من تقوزك الأسبوعية المعتادة حتى تستشعر فارقا في درجة تقديرك للجمال وقد يكون من المفيد أن تقوم بتصوير الأشياء الجميلة لتعيد مشاهدتها من حين لآخر لكن قد يقول قائل القبح حولي في كل مكان فأين أرى الجمال؟ فأقول له إن الجمال موجود لكنك غير قادر على رؤيته لا أستطيع توقف عن رؤية الجمال حولي كل لحظة وكل مكان يقولان لي ضع هذا التصميم على سجادتك جلال الدين الجمال نسبي لذا يمكن لغيرك أن يرى ما تراه ويلاحظ فيه الجمال فالجمال لا يختفي أبدا بل تغيب عنك ملاحظته لانشغالك في أشياء أخرى ولو كان الجمال نادرا حولك حقا فهذا أدعى لملاحظته والاستمتاع به لأنه سيكون أجمل من المعتاد كلما ازدادت الظروف صعوبة يزداد الجمال بهاء ووضوحا فحين تظلم الدنيا يكون لضوء الشمعة تأثير أعظم مثل زهرة في أرض جدباء أو كوب ماء في لحظة ضماء لولا التعاسى لما عرفنا معنى السعادة ولولا الشر لما عرفنا معنى الخير الجمال لا يستقيم إلا إذا جاوره القبح والنعيم لا يكمل إلا إذا جاوره الجحيم طه حسين أهمية هذا التدريب هو أنه يضبط رادار الإدراك الخاص بك على التقاط الجمال دائما وهو ما يجعل مزاجك النسي وطريقة تفكيرك أكثر إيجابية 2- استمتع بجمال العمل أنت لم تسئ فهم العنوان فهذا ما قصدته حرفيا أتحدث عن تذوق الجمال في وظيفتك معظم المهن يعتبره أصحابها فنا بشكل ما ففي قسم الأطباء الشهير يصف أبو قراطة الطب بأنه فن، كما اسمه العرب فن المعالجة، كذلك يعتبر الخبراء أن الإدارة فن، والتسويق فن، وخدمة العملاء فن، تصليح السعات فن، والهندسة فن، والتدريس فن، أيًا ما كانت وظيفتك ستلاحظ أن فيها جوانب تقنية تتعلق بالمهارة والحرفية والتناغم في الأذاء، تلك التي تجعلك تقول ما هذا الجمال؟ حين ترى شخصا ماهرا في مجالك تميز أداؤه بالاحترافية والإتقان سترى تقدير الجمال هذا في عين طبيب الأسنان وهو يتأمل تقم أسنان متقن في ابتسامة مهندس معماري أمام صرح معماري عظيم في وجه ماسح الأحذية وهو يتأمل حذاء يبرق من نظفة بل إن علماء الرياضيات يؤكدون بجدية أن هناك جمالا أخاذا يعنه واضحا في المعادلات الرياضية والأرقام التخصص في مجال يجعل صاحبه يرى أبعاداً لا يرىها الشخص العادي، فقد تعجب بلوحة لأنها تعطيك إحساساً طيباً، أما الفنان حين يتأمل نفس اللوحة، سيعجبه توزيع الظل والنور واختيار الألوان وزوايا المنظور وتوزيع العناصر في الكدر، أي الجوانب التقنية في مهنته. ممارسة العمل او الهواية بهذه العقلية سيجعلك مستمتعا بما تقوم به، وترى الجمال في أمور قد لا يلاحظها أحد سواك عيش اللحظة هناك نوع من التأمل اسمه تأمل الطيقذ الذهني وجد العلماء أنه يجعل الإنسان أكثر سعادة ويفيد أيضا في غلاج الاكتئاب هذا النوع من التأمل يعني أن يركز الإنسان انتباهه في تفاصيل اللحظة الحالية التي يعيشها فقط أي أن يسمح لنفسه أن يعيش هنا والآن متجاهلا الشرود والتفكير في الماضي أو المستقبل ويركز في الحاضر الذي يعيشه بالفعل معظم الناس لا يعيشون حياتهم الحقيقية فلا يلاحظون ما يحدث حولهم لأنهم شاردون في الأفكار التي تدور في أدهانهم والتي غالبا ما تكون قلقا من المستقبل أو ضيقا بسبب شيء حدث في الماضي تأمل كل ما حولك كي تعيش اللحظة وتستشعر كل تفاصيلها لا تفكر وتحلل وتفلسف ما تراه وتجبر نفسك على تطقيق في معاني الأشياء لو استشعرت الجمال ينفذ إلى أعماقك فاستقبله واستمتع به دون تفكير حتى إن لم تدرك سببا لاعتباره جميلا حين ترى وردة جميلة استمتع بجمالها دون أن تعطي لهذا سببا خذ نفسا عميقا واستمتع بالهواء وهو يملأ صدرك دون أن تعطي لهذا سببا فقد استسلم للطيار واستمتع بالجمال في كل شيء دون أن تجبر نفسك على تبرير هذا أعد اكتشاف عالمك ولاحظ أوجه الجمال فيه بدلا من تجاهوله والحياة في هموم أفكارك نحن نعيش في عصر السرعة وثقافة التكويه حيث الجميع في عجلة من أمرهم ولا يجدون الوقت الكافي ليفعلوا ما يريدون فعله كما ينبغي في وسط كل هذا من المفيد أن تخصص وقتا تنسى فيه مشاغلك تريح عقلك وتستمتع بكل لحظة متأملا تفاصيل الحياة ببساطة خصص وقتا تنسى فيه الوقت يمكن ممارسة هذا في أي مكان وأن جالس في انتظار موعد ما او واقف في طبور أو وأنت تتمشى في الشارع أو حتى وأنت في الحمام تستحم كأن تستمتع برائحة الصبون وشكل الرغوة وصوت المياه ودرجة حرارتها على جسدك وماذا استمتعك بكل هذا؟ وأنت في طريقك لعمل في الصباح عش اللحظة وتأمل كل تفاصيل الطريق وكأنك تراها لأول مرة دون أن تصغي لزهام أفكارك المهم أن تركز في النشاط الذي تقوم به وتنغمس في تفاصيله يمكنك أعمال الحواس الخمسة تباعا للإنغماس في الموقف الذي تعيشه فتلاحظ رائحة المكان وتتأمل تفاصيل ما تراه وتصغي للأصوات المحيطة بك وتستشعر ملمس الأشياء وتحاول تخزين هذه الذكرى في ذاكرتك بأوضح ما يكون لأن اللحظة التي تنضي لن تعود كما حين أجلس في مكان أحرص على اختيار كرسي يجعلني مواجها لمنظر متسع مليء بالتفاصيل فلا من الجلس في مكان جميل بينما كرسيك يجعلك مواجها للحائط تاركا روعة المكان كلها خلفك لو فعلت هذا من حين لآخر سيرتح ذهنك وترى أن الحياة قد صارت حرفيا أجمل الأكل بطيقذ ذهني حين تأكل فقط كل حين تمشي فقط امشي وجدوا أن ممارسة هذا وأنت تأكل له فوائد صحية معظم الناس يأكلون وهم منتبهون لشيء آخر غير الطعام فيأكلون بسرعة ويلوكون كل قطمة عدة مرات أقل فلا يستمتعون بما يأكلون وهو ما يسبب الإصابة بالسمنة الطريقة الأخرى للأكل هي أن تستمتع بالطعام فلا تعتبر أنك في مصابقة لإنهاء طبقك في أسرع وقت ممكن بل تمهل وكل ببطء واستمتع بكل قطمة وعرف عدد القطمات التي أكلتها وعد من واحد لعشر بين كل ملعقة والتي تليها ركز في الإحساس بالجوع ولاحظه وهو يزول فقد وجد العلماء أن من يفعلون هذا يشبعون في وقت أسرع ويقل وزنهم أيضا بما لذلك من فوائد صحية كثيرة بمعنى آخر استطعم وأنت تأكل بدلاً من أن طلها الضفعة واحدة بسرعة دون استمتاع حقيقي الأكل بملعقة صغيرة في بطء واستمتاع بمذاق كل لقمة يساعد على الشبع بكمية أقل جرب حين تكون عطشاناً أن تشرب كوباً من الماء على دفعات صغيرة جدا بدلاً من تجرعه دفعة واحدة ستجد أن كوباً واحداً سيرويك والشكولاتة التي تأكلها عادة على قطمة واحدة ستكفيك بكمية أقل من المعتاد لو قسمتها لأجزاء صغيرة وأخذت وقتها في الاستمتاع بمذاق كل قطعة لا بحجمها لأن زيادة عدد البلعات والتركيز في المذاق دون تشتيت يساعد على تنشيط مراكز الشبع في الجسم كن مثقفاً. هذه نقطة كفيلة بزيادة تقديرك للجمال عن طريق زيادة تعرضك للفنون وتوسيع الخيال زيادة التعرض للفن لكي أشعر بالسعادة لا بد أن أتناول جرعة اليومية من الأدب أرهان المثقف يستمتع بحضور فعاليات ثقافية كالمعارض والمتاحف والمسارح والحفلات الموسيقية فيتعرض لكم من أكبر من الجمال الفني لا يتعرض له الشخص العادي إن لم تكن تعرف الأنشطة التي تستهويك فاجرب كل شيء لن تعرف متعة التجول في معرض للصور الفوتوغرافية أو حضور مسرحية تجربية ما لم تجرب هذا لن تعرف ما تحبه ما لم تجرب أشياء عديدة فتجد بينها ما تحبه يمكنك أن تسأل من يحضرون هذه الفعاليات أو تتواصل مع أماكن تقديمها لتعرف جدول العروض لتنتقي ما يثير اهتمامك لا أعرف البلد الذي تنتمي إليه عزيزي القارئ كي أقترح عليك أماكن تزورها لكن لو كنت تعيش في القاهرة مثلا فستجد هذه الأنشطة بكثرة ولن تكلفك إلا أقل القليل اذهب لمتحف محمود خليل أو متحف الفن الحديث أو مصرح الهناجر أو مصرح السلام أو سائية الصاوي أو متاحف الأثار الفرعونية واليونانية والإسلامية والقبطية الموجودة في كل مكان في انتظارك توسيع الخيال الجمال قد لا يكون نابعا من الشيء ذاته بل من معناه ودلالاته بالنسبة لنا والثقافة توسع من مدارك الإنسان وتجعله يرى جمالا قد لا يراه الشخص العادي مثال حين تزور متحف اللوفر وتريد مشاهدة لوحة الموناليزة ستجد أن طابور الانتظار لمشاهدتها طويل جدا لدرجة أنه يستغلق ساعتين فلماذا كل هذا العناء؟ هي قطعا ليست أجمل لوحة على الاطلاق لكن جزءا كبيرا من قيمتها نابع من رمزيتها وعبقرية الفنان الذي رسمها فأنت لا تنظر لرسمة امرأة بل للوحة الموناليزة الأصلية التي رسمها ليوناردو ديفانشي عملاق عصر النهضة بنفسه هنا تتسع ثقافة المرء يتسع خياله وتتطور دلالات الأشياء لديه وينبهر بأشياء لا تعني شيئا للإنسان العادي كذلك حين تمشي في معبد الكرنك لن تشعر بشيء ما لم تعرف شيئا عن الحضارة المصرية القديمة الكرنيش ليس مجرد مجرى مائي بل هو النيل بكل دلالاته التاريخية والوطنية والروانسية وهي معان تصيغها ثقافتك واتساع أفوقك جرب أشياء جديدة. الأشياء الجميلة قد تفقد تأثيرها بالاعتياد فتعرض لأنواع مختلفة من الجمال كل فترة من يعيشون في مدينة ساحلية كالأسكندرية قد لا يقدرون جمال البحر لأنهم اعتادوه ومن يعيشون في القاهرة قد لا يستوقفهم كثيرا جمال النيل ومن يعيشون في الأرياف قد لا يقدرون جمال الحقول الممتدة حتى الأفق ومن يعيشون في الوحاة قد لا يقدرون جمال الصحراء وهدوئها لذا من المفيد أن يسافر الإنسان ليتعرض لنوع مختلف من الجمال غير الذي اعتاده اجعل التغيير سما من سمات حياتك كي ترى جمالا غير مألوف مثالا لصديق كان يركب عشوائيا في أي اتوبيس أو أي ميكروباس ليشاهد الطريق من النافذة ويذهب للتنزه في نهاية الخط حيث يستمتع بالتجول في مكان جديد لا يعرف عنه شيئا اذهب لمقهى او مطعم مختلف اقضي أجازتك في مكان جديد تعرف على ثقافة مختلفة افعل شيئا جديدا وزر أماكن مختلفة فأنت نمتر كل جمال الوجود بعد تعرف على أناس جدد وقم بتوسيع دائرة معارفك كلما أمكانك ذلك كي تتعرض للجمال الإخلاقي الذي تحدثنا عنه فلو كان لك أصدقاء حقيقيون وعلاقات حميمة ستلمس معاني كثيرة لن تعرفها لو كنت وحيدا كالإخلاص والمحبة والمساندة والدعم تطوع في جمعية خيرية أو تدرب على رياضة أو انتظم في حضور فعاليات ثقافية فهذا يضمن لك التعرف على أناس جدد بأفكار جديدة يفتحون لك الباب لخبرات حياتية مختلفة 6- اجعل مكانك جميلا مارس الفن لعلى الأشياء البسيطة هي أكثر الأشياء تميزا ولكن ليست كل عين ترى جلال الدين الرومي البيئة المحيطة بنا تؤثر في حالتنا النفسية فلو كنت تعيش في مكان تعتبره قبيحا سيؤثر في مستوى سعادتك وأدائك بشكل هام لذلك ينصح العلماء بالاهتمام بالأبعاد الجمالية والتناسق والترتيب في المكان الذي تتواجد فيه في مكان العمل لزيادة الانتاج وفي المستشفى للمساعدة على شفاء المرضى وكذلك ينصحون بالتعرض للجمال الطبيعي قدر الإمكان كي يستريح ذهنك من عناء العمل قم بوضع بعض الحبوب في البلكونة وتأمل الطيور حين تأتي لتأكلها اشتري الصيصا من النباتات واهتم برعايته علق لوحات جميلة قم بتغيير أماكن الأثاث قم بتشغيل موسيقى هادئة رش معطرا للجو زين مكانك بأشياء تعتبرها جميلة بمقاييسك الخاصة وحرص على تغييرها أو تغيير مكانها كل فترة كي لا تعتاد عليها لصديق يقوم في بداية كل أسبوع بوضع صورة جميلة تحت الزجاج مكتبه ويقوم بتغييرها في الأسبوع التالي ولصديق آخر خطط لسنوات وادخر مبلغا كبيرا من المال كي يغير مكان اقامته ويذهب لمكان أجمل التواجد في مكان جميل يساعدنا في تذوق الجمال وكذلك حين نصنع هذا الجمال بأنفسنا صنع الجمال يستخدم المعالجون النفسيون تقنيات عديدة تعتمد على الفن كالرسم والموسيقى لما للفن عموما من فوائد نفسية عديدة؟ الفن يخسل أرواحنا من أتربة الحياة اليومية بيكاسو في كتابه فن الاستنتاع بالفن يقول فيليب مكمهون إنك كي تتذوق جمال الفن عليك أن تمارسه بنفسك لأن هذا سيعطي بعدا مختلفا لفهمك وتقديرك له لو لم تكن تستطيع ممارسة الفنون بشكلها التقليدي فيمكنك ممارسة صنع الجمال في حياتك العادية كالاستمتاع الذي تشعر به وأنت تقوم بتزيين منزلك استعدادا لمناسبة ما أو ترتيب حجرتك لو ركست في فكرة أنك تصنع الجمال والإتقان قد تجد هذه الأشياء ممتعة بشكل ما مثال لو كنت في حالة نفسية سيئة جرب ان ترتدي أجمل ما لديك وتخرج من المنزل وأنت في أبهى صورة بماذا ستشعر وقتها؟ وبماذا ستشعر حين تعود لتجد منزلك مرتبا وجميلا هو الآخر؟ صنع الجمال يجعلنا سعداء سواء كان اهتماما بجمالنا الشخصي أو جمال المكان الذي نعيش فيه لأن السعادة في رؤية الجمال وايضا في عملية صنعه هناك مستويات مختلفة في تقديرنا وتذوقنا للجمال فكل شخص يستطيع أن يراه في الجنس الآخر أو في منظر طبيعي يوحي بوفرة الموارد لكن الإنسان يحتاج لقدر أكبر من الثقافة والتحضر كي يستطيع الاستمتاع بالجمال فيما هو أبعد من ذلك يقول إليلي أبو ماضي كن جميلا ترى الوجود جميلا لكن العكس صحيح أيضا تأمل جمال الوجود تكن إنسانا جميلا كيف تصبح إنسانا؟ ملخص الحيوانات تعرف قدرا من تقدير الجمال لكنه يستخدمه لأهداف البقاء والتكاثر كثير من الناس يقتصر فهم الجمال عندهم على التكاثر ولا يدركون معنى آخر له الجمال ينقسم إلى الجمال الطبيعي، جمال من صنع البشر، الجمال الأخلاقي تقدير الجمال يساعد على تحسين الصحة وتحديد الأهداف ورفع مستوى السعادة يمكن تقييم مستواك في تقدير الجمال قبل وبعد ممارسة التدريبات لملاحظة الفرق التدريب على تقدير الجمال يشمل كتابة خواطرك أن تعيش اللحظة جرب أشياء جديدة كن مثقفا اجعل مكانك جميلا ومارس الفن الإنسانية والأخلاق كانت التجربة بسيطة للغاية وضعوا قردا جائعا في قفص ووضعوا قردا آخر في قفص مجاور له ثم عرضوا على القرد الجائع طعاما فلم يمد يده ليأخذه وجدوا أن هذا يتسبب في إصابة القرد الآخر بطيار كهربائي مؤلم فماذا سيفعل القرد الجائع؟ هل سيسد جوعه ويشبع رغبته؟ أم سيتحمل الجوع كي لا يتعذب القرد الآخر يحلو لنا القول بأن الإنسان يتميز عن غيره من المخلوقات بأن لديه قيما وأخلاقا بينما الكائنات الأخرى لا تدرك معنى الأخلاق وتتصرف بأنانية ووحشية فهل هذا صحيح؟ هل الأخلاق صفة يتميز بها الإنسان وحده؟ وجد العلماء أن القرد في هذه التجربة يتوقف ثورا عن أكل الطعام ويفضل البقاء جائعا على أن يرى غيره يتعذب بسببه ونفس التصرف وجده في حيوانات أخرى كالفئران في مشهد آخر مثير للحيرة رصد الباحثون أنثى خفاش متعسرة الولادة اقتربت منها أنثى خفاش أخرى لا تربطها بها صلاة وعلمتها كيف تتخذ وضع الولادة الصحيح التعلق معتدلا بدلا من التعلق رأسا على عقب ساعدتها أثناء الولادة وساعدت طفلها في الوصول لحلمات أمه ليرضع وجدوا أيضا أن هذا السلوك يتجاوز مساعدة أفراد النوع الواحد أحيانا فقد رصدوا ذلفين أن ينقذ أنسى حوت وطفلها بعد أن علقا في مياه ضحلة فلماذا فعل هذا؟ وهل يمكننا القول إن هذا سلوك أخلاقي؟ يقول العلماء إن الحيوانات تسلك سلوكا متوحشا لأنها تكيفت من أجل البقاء في ظروف قاسية لكنها تسلك فيما بينها سلوكا يمكننا أن نصفه بالأخلاقي وأن كل فصيلة لديها قدر من الأخلاق يتلاء مع طبيعتها وقدراتها فالذئاب مثلا لديها منظومة أخلاقية قد لا تلاحظها إلا لو كنت ذئبا هل رأيت من قبل كلبين يلعبان معا؟ لو تأملت المشهد ستجد أنهما يبدوان وكأنهما يتشجران بالمخالب والأمياب، لكن لماذا لا يصابان بجروح؟ السبب هو أن قاعدة اللعب عندهم هي أن لا يحاول طرف السيطرة أو الافتراس أو التزاوج مع الطرف الآخر أثناء اللعب، حين تجد من لا يلتزم بهذه القواعد تنبذه فورا ولا تشركه في اللعب، يقول العلماء إن السلوك الأخلاقي قد يختلف من فرد لآخر داخل الفصيلة الواحدة أيضا كما في البشر فهناك قرد جذع وآخر نذ ومن يربي حيوانات أليفة كالقطط والكلاب قد يلاحظ أن هناك فروق فردية بينها بالفعل يستنتج الباحثون من هذه الأمثلة أن الحيوانات الاجتماعية تظهر سلوكا يمكننا أن نصفه بالأخلاقي كسلوك الإثار والتعاطف والإنصاف لذلك نجد أن بعض الناس يتحلون بقدر من الأخلاق إلا أنه ليس دليلاً كافيا على إنسانيتهم فقد لا يتجاوز مستواهم الاخلاقي مستوى الحيوانات قصة عم قبل أن ندخل في الموضوع دعوني أحكي لكم قصة لطيفة كانت زوجة عم عبد تعاني من مرض خطير يهدد حياتها وقار الأطباء إن الدواء الوحيد الذي يمكنه أن يشفيها هو تركيبة جديدة اختراعها صيدلي يعيش في نفس القرية المشكلة هي أن الصيدلي طلب من عم عبد ألفي جنيه ثمنا للدواء رغم أن هذا المبلغ يساوي عشرة أضعاف تكلفة تحضير الدواء حاول عم عبد أن يجمع المبلغ لينقذ زوجته فاستدان من كل من يعرفه لكنه لم يستطع إلا أن يجمع نصف المبلغ فقط ذهب بالمال للصيدلي وراح يرجوه أخبره أن زوجته ستموت وطلب منه أن يخفض السعر أو يمهله لدفع المبلغ لاحقا إلا أن الصيدلي رفض ذهب عم عبد حزينا وقرر أن يعود في المساء ليتسلل للصيدلية ويحصل على الدواء ليعطيه لزوجته قل لي عزيز القارئ هل كان ينبغي لعم عبد أن يفعل هذا؟ ولماذا تعتقد هذا؟ سلم الأخلاق القصة السابقة يستخدمها العلماء لتحديد المستوى الخلاقي للناس عن طريق تحليل إجاباتهم كما سنرى بعد قليل فالسؤال الأول هل تصرف الرجل صواب أم خطأ؟ ليس مهما بل السؤال الثاني لماذا؟ هو الأهم لأنه يوضح طريقة تفكيرك ومنطقك الأخلاقي فالعبارة العفوية التي كتبتها في الإجابة تعبر عما يدور في عقلك اللهوعي حتى إن لم تدرك دلالاتها بشكل واعي أنصح أن تعود لتجيب عن الأسئلة السابقة قبل الاستمرار في القراءة فجر يقول علماء النفسي أن التطور الأخلاقي يمر بعدة مراحل ففي البداية يكون الدافع لدى الإنسان لفعل الخير خارجيا أي أنه يفعل الصواب تجنبا لأن يعاقبه أحد وحين ينضج الشخص يصبح دافعه لفعل الخير داخليا وينشأ لديه الضمير الأخلاقي الذي يرشده للصواب والخطأ فيشعر بالضيق إذا فعل الخطأ وبالسعادة إذا فعل الخير في العصور القديمة لم يعرف الإنسان الضمير الأخلاقي وكان رادعه الوحيد عن فعل الشرور هو الخوف من العقاب لذلك كانت القصوى والدموية شيئا شائعا في هذه العصور وأول حضارة عرفت معنى الضمير كانت الحضارة الفنعونية كما تظهر وصائهم الأخلاقية فهي تظهر دافعا داخليا لفعل الخير وهو راحة الضمير إذا وجدت فقيرا عليه دين كبير فاقسمه إلى ثلاثة أقسام سامحه في اثنين وابقي على واحد وعندما تنام وتصعه ستجد هذا خبرا جيدا يولد الطفل بوعي أخلاقي محدود ثم يرتقي هذا الوعي الأخلاقي كلما كبر وخبر الحياة وهو عكس الاعتقاد السائد بأن الطفل يولد خلوقا لكن تفسد أخلاقه مع الزمن فالأطفال قد يسخرون أو يعتدون على طفل ضعيف وقد يطاردون حيوانا لا حول له ولا قوة إلى أن يتعلموا بالتدريج أن هذا خطأ وينموا لديهم ضميرا أخلاقي بمرور الوقت يصعد الإنسان في سلم الأخلاق المكون من 6 درجات بسرعات مختلفة ولا يرتبط الموضوع بالسن قد يكون الشخص كبيرا في العمر لكن بوصلته الأخلاقية لا تتجاوز طفلا صغيرا هذه المراحل الأخلاقية الستة هي 1 مرحلة الخضوع 2 مرحلة الأنانية 3 مرحلة العلاقات 4 مرحلة المجتمع 5 مرحلة أفراد المجتمع 6 مرحلة المبادئ دعونا نتأمل معا كل مرحلة المرحلة الأولى اخلاق الخضوة في هذه المرحلة يعتبر الطفل أو الشخص أن الأخلاق مجرد قانون مفروض عليه من قوة خارجية عليه طاعتها كي لا يتعرض للعقاب لا تكون الأخلاق بالنسبة له ضميرا نابعا من نفسه بل قوانين جافة مفروض عليه من سلطة ما الأب المدرس إلى آخره وتحدد له ما يجوز وما لا يجوز دون أن يشغل باله بالغاية او المقصود من هذا الأمر فهو لم يعرف بعد الضمير الذي يرشده لفعل الصواب أي أن الدافع يكون خارجيا تجنب العقاب وليس داخليا الضمير الأخلاقي قصة عم عبدون في هذه المرحلة تكون الإجابات في فزورة عم عبدو مرتكزة على فكرة العقاب أو إرضاء سلطة ما أي أن ما فعله عم عبدو خطأ لأنه سيعاقب عليه أو أنه صواب لأنه قد لا يعاقب عليه المهم أن التبرير يظهر أهمية الخضوع وتجنب العقاب في اتخاذ القرار مثال لو تمسا قانون يتيح لك شيئا غير أخلاقي كالإتجار في البشر مثلا وقيل إن هذا حقق القانوني ولن تعاقب بسببه هل سترضى بالقيام به؟ هل دافعك الوحيد لعمل الصواب هو الثواب والعقاب فقط؟ بعض الناس يمارسون تصرفات غير أخلاقية ينفر منها الإنسان الطبيعي لكنهم يمارسونه بحجة أنها مسموح به قانونيا أو دينيا حسب اعتقادهم ويكيفون أنفسهم على ما يتم فرضه دون مقاومة داخلية أو مراجعة بدافع الخوف من العقاب فلو تم إقنع الشخص أنه لن يعاقب سيفعل أي شيء مهما كان متنافيا مع الأخلاق المرحلة الثانية اخلاق الأنانية في هذه المرحلة يدرك الشخص أن القوانين ليست صارمة وأن هناك مرونة واستثناءات تحدث أحيانا فيكون ما في هذه المرحلة هو مصلحته الشخصية يعامل بعض الناس بشكل جيد فقط لكي يعامله بشكل جيد في المقابل بينما لا يجد داعيا للتصرف بشكل جيد مع الذين لا يريد منهم شيئا أي أنه يقوم بالسلوك الأخلاقي فقط إذا كان يعود عليه بالنفاء قصة عم عبد ستكون الإجابات مرتبطة بمصلحة عم عبد عليه أن يأخذ الدواء لأن زوجته سوف ترد له الجميل يوما ما أو لأنه قد لا يستطيع تربية أولاده وحده أو لأنه سيعاني من الوحدة أو حتى أن عليه أن يتركها تموت ليتزوج من غيرها المهم أن المباررات تصب في مصلحته الشخصية في النهاية مثال، لو أتيح لك الفرصة للحصول على امتياز ليس من حقك، هل ستوافق؟ هل ستبرر هذا أخلاقياً ما دام يصب في مصلحتك؟ أم ستعترف لنفسك أنه لا يزال خطأ؟ لو طلب منك صديق خدمة، هل سيكون دافعك الوحيد لتنفيذها هو أن تطلب منه خدمة أخرى في المقابل؟ هل مقياسك الأخلاقي الوحيد هو مصلحتك الشخصية فقط؟ هذه المرحلة، تعيد للشخص أن يعيد تفسير المبدأ الأخلاقي بما يحقق مصلحته أي أنه يمتلك القدرة على التحايل ليبرر لنفسه السلوك أخلاقياً ما دام يعود عليه بالفائدة الشخصية. في هذه المرحلة يبدأ الشخص في إدراك فكرة العرف والتقاليد وأن التزامه الإخلاقي يتجاوز ذاته ليشمل الاهتمام بالقريبين منه كالأسرة والأصدقاء والزملاء دون انتظار شيء منهم في المقابل ويدرك أن العلاقات الطيبة بين الناس مطلوبة في هذه المرحلة يبدأ ظهور الضمير الأخلاقي قصة عم عبدو ستكون الإجابات مرتبطة بعم عبدو طيبا لأنه يحاول مساعدة زوجته أما الصيدري فشخص سيء لأنه لا يساعد الآخرين قد ترتكز الإجابات على العلاقة بين أفراد الأسرة فعليه أن يفعل أي شيء من أجلها لأنها, لأنها زوجته لا يمكن أن يترك زوجته تموت فماذا سيشعر أطفاله؟ كيف سينظر له الناس لو تخاذل إلى آخره؟ المهم أن الإجابة تشير إلى حد ما إلى أن العلاقات الشخصية بين الناس العائلة العشيرة الأصدقاء إلى آخره دورا مهما في اتخاذ القرار مثال جاء قريبك وقال لك إن أحدا تشجر معه وطلب منك أن تأتي لتساعده هل ستسأل ما إذا كان قريبك على صواب أم خطأ في هذا الخلاف أم ستحاول تأييده في كل الأحوال؟ وهل معيارك في اتخاذ القرار هو ما يعجب أصدقائك ومعارفك ليرض عنك؟ أم أنك مع الحق أياً كان المخطئ؟ وهل أنت متعصب لفريقك أو فئاتك بغض النظر عن صوابهم أو خطائهم؟ هل يبدو هذا أخلاقياً بالنسبة لك؟ هذه المرحلة تجعل الإنسان مهتماً بدائرة معارفه أو عائلته أو طائفته فيكون مقياسه الأخلاقي هو العرف والتقاليد للجماعة التي ينتمي لها فقط الرابعة في هذه المرحلة تتسع فكرة العرف والتقاليد لتشمل المجتمع ككل فيدرك الإنسان الأبعاد الأخلاقية لتصرفاته في ضوء المصلحة العامة ويقيم تصرفاته على هذا الأساس أي أن إدراكه يتسع ليشمل المجتمع الذي يعيش فيه ككل لا أسرته أو معارفه أو طائفته قصة عم عبدو أي كانت الإجابات سنجد أنها تركز على تأثير هذا السلوك على المجتمع فهل من الصواب أن نقر السرقة؟ لو فعل كل انسان هذا ألن يهدم هذا قيم المجتمع؟ عليه أن يسلم نفسه للسلطات او يرسل المبلغ للصيدلي لاحقا للحفاظ على تماسك المجتمع وقيمه المهم أن يكون الحفاظ على المجتمع محوريا في الإجابة بشكل ما؟ مثال قرر المجتمع أن يضطهد فئة من الناس دون ذنب جنوه وأصبح هذا التوجه نظاما عاما في المجتمع استقر عليه الناس هل ستوافق على هذا التوجه؟ هذه المرحلة تركز على الحفاظ على القواعد العامة التي أقرها المجتمع لتحافظ على استقراره فيتفق الشخص مع الأعراف المتعارف عليها كي تحافظ على كيان المجتمع دون خرق قواعده المرحلة الخامسة المجتمع والفرد في هذه المرحلة يتجاوز الإنسان الأعراف والتقاريد المتعارف عليها في المجتمع ويولي أهمية لحقوق كل إنسان فيه إيمانا بحق كل إنسان في حياة كريمة فلا تكون قيم المجتمع هي مصدره الوحيد في معرفة ما هو أخلاقي بل سيبدأ في إعادة النظر إذا ما عارض قيمة الفرد وحقوقه فمثلا لو كان في عرف المجتمع قهر مجموعة من الناس كالأقليات الدينية أو العرقية فإنه سيجد هذا عملاً غير أخلاقي وقد يسعى لتغيير هذا ليكون المجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً مع كل أفراده فلا ينظر للمجتمع ككتلة بشرية مصمتة بل كأفراد لكل منهم حقوق تنبغي مراعتها قصة عم عبد ستقول الإجابات إن عم عبد عليه إنقاذ حياة زوجته أو حياة أي إنسان آخر لا يعرفه لأن قيمة الحياة عموماً أهم من قيمة الممتلكات الفرق بين هذه المرحلة والمرحلة السابقة هو مصدر القيمة الأخلاقية فلو كان يعيش في مجتمع يقر العكس أن قيمة الممتلكات أهم من قيمة الحياة في الأحوال العادية فهل سيتبع هذه القاعدة؟ لو اتبعها مستريح الضمير فهو في المرحلة الرابعة أما لو كان مصدر القيمة التي يؤمن بها نابعا من ضميره الأخلاقي فهو في المرحلة الخامسة مثال لو فرض المجتمع ضريبة قاسية جدا على فئة واحدة من الناس عمال النسيج مثلا أما بقى المجتمع فلم يدفع أي ضرائب وهذا يعني أن معظم الرواتب ستزيد لأن الضرائب لن تخصم منها لكن عمال النسيج سيعانون هل ستؤيد الضريبة لأنها تعود على المجتمع بالنفع؟ أم ينبغي البحث عن ضريبة عادلة لا تقر فئة واحدة فقط على حساب الآخرين؟ في هذه المرحلة يحترم الإنسان قوانين المجتمع لكن ليس على حساب حقوق أفراده فيدرك أن الأكثرية لا ينبغي لها أن تقهر الأقلية كما أن القوي لا يحق له أن يقهر الضعيف المرحلة السادسة أخلاق المبادئ العامة جدل كثير من العلماء كول في رسوخ هذه المرحلة فهي مرحلة سامية قد يصل إليها الناس في هذه المرحلة يؤمن الإنسان بالأخلاق بشكل مجرد أن المبادئ لا تتجزأ وأن القيم الإنسانية تعلو وتسمو فوق عراف المجتمع لذلك يرفض القانون أو العرف إذا تعارض مع القيم والأخلاق المجرداء كالعدل والحرية والمساواة والحق في الحياة قصة عم عبدون هنا قد تكون الإجابات قاطعة وحاسمة فليس من العدل معاقبة إنسان ينقذ حياة زوجته لمجرد أنه فقير لو كان القانون يضحي بالفقراء فعلينا الاعتراض عليه وتغييره مثال كان سقراط فيلسوفا عظيما بل كان واضع أسس الفلسفة وعلم الأخلاق كان الرجل يرفض المعتقدات الدينية السائدة والعادات الأخلاقية والعادات الاجتماعية والنظام السياسي في بلاده وقال ان هذه النظم ليست منطقية أو أخلاقية كان لا يؤمن بآلهة الأولمب الوثنية فكان يقول الإله بصيغة المفرد ويرفض اللواط الذي كان عادة اجتماعية وقتها كما كان يرفض النظام السياسي الذي يتيح للعوام اتخاذ أدق قرارات الدولة التي تحتاج لمختصين ورغم أن هذه الأفكار كانت من ثوابت المجتمع وقتها إلا أنه كان يمشي وسط الناس معلنا أفكاره طبعا لم تتحمله السلطات فاعتقلوا هو أقاموا له محكمة هزلية يتم اختيار قاداتها بالقرعة من عوام الناس واتهمه بالتهمة التي تطير صواب العوام في كل زمان ومكان الخروج عن الدين وإفساد الشباب دفع الرجل عن أفكاره وحكم عليه بالأعدام لو كان من حولك قد اعتادوا شيئا وألفوه وتعرفوا عليه لكنه يتعارض مع قيم إنسانية صريحة، يرفضها عقلك وضميرك، هل سترفضه لأنه غير أخلاقي؟ أم ستعيش كما يعيش الناس حولك وتقوم بتكيف ضميرك؟ مثال، كثير من النشطاء في البلاد الغربية هجروا بلادهم ووهبوا حياتهم لمحاربة أمراض ومجاعات أو نصرة مظلوم في بلاد بعيدة راشل كوري تركت بلادها ورحت تدافع عن القضية الفلسطينية رغم أنها ليست عربية وليست مسلمة وموقفها يتعارض مع سياسة بلادها إلى أن قتلها الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الناشط الإيطالي فيتوريو أرغينو الذي سافر لتأييد القضية الفلسطينية فقتلته جماعة متطرفة هولانك أحس على وجهي بألم كل صفعة توجه إلى مظلوم في هذه الدنيا فإنما وجد الظلم فذلك هو وطنيه جفارة. فكر معي لماذا يفعلون هذا؟ هل لأن قيمة الإنسان مهمة بغض النظر عن دينه او عرقه أو جنسه؟ هل ستدافع أنت عن حياة إنسان مختلف عنه في الدين والعرق واللغة لمجرد أنه إنسان؟ أم أنك تدافع فقط عن عادات مجتمعك أو طائفتك ولا يهمك شأن باقي البشر في هذه الدنيا؟ هل تنتصر لمبدأ اخلاقي أم لجماعة من الناس؟ إن لم تؤمن بحرية التعبير لمن تحتقرهم فأنت لا تؤمن بها على الإطلاق نعوم تشومسكي لست حراً إن سلبت حرية الآخرين نيلسون مندلا لا أوافقك الرأي لكني مستعد للموت في سبيل حقك في التعبير عن رأيك فولتير أسئلة شائعة F.A.Q تثير هذه النظرية مجموعة من التساؤلات التي ربما دارت بذهنك وأنت تقرأ سيني هل يعني وجود الشخص في أسفل سلم الأخلاق أن تصرفاته غير أخلاقية؟ جيم ليس بالضرورة فمن يعامل الناس بشكل جيد ولا يسرق ولا يقتل قد يكون دافعه هو الخوف من العقاب مرحلة الخضوع أو ليعظى بمكاسد ما مرحلة الألانية أو من أجل العرف والتقاليد مرحلة المجتمع مشكلة هذه المراحل هي أن الدافع للسلوك الأخلاقي مرتبط بعامل خارجي فلو أمن العقاب أو وجد مصلحته في شيء مختلف او اختلت تقاليد المجتمع سيسلك سلوكا غير أخلاقي دون أي احساس بالذن لأنه لم يصل بعد لمرحلة الضمير الأخلاقي ليحاسب نفسه س. ألا تتعارض هذه النظرية مع الدين؟ أليس دافعنا الوحيد للخير هو الخوف من النار والطمع من الجنة؟ جيم كي أجيب على هذا السؤال تخيل معي هذا الموقف لو رأيت شخصا يتألم او حيوانا يتعذب وكان في امكانك المساعدة هل ستفكر في الثواب والعقاب وتحسب المنفع التي ستعود عليك قبل أن تحدد ما إذا كنت ستنقذه أم لا أم ستفعل بلا تردد لأن عندك ضميرا وقلبا يعرف الشفقة والرحمة ثم تحسبها بعد ذلك الدين يهدف في النهاية إلى تهذيب النفس أن يكون الضمير الأخلاقي متيقظا يدفع الإنسان نحو فعل الخير لا أن يظل الإنسان فاسدا في داخله كارحا للخير والناس ويفعل الخير مضطرا طوال الوقت لذلك يقال إن الخوف والرجاء مرحلة تليها مستويات أرقى يصلها الإنسان كلما اقترب إلى الله فيقول الإمام علي زين العابدين مثلا إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وآخرون عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار وآخرون عبدوه محبة وشكرا فتلك عبادة الأحرار الأخيار وأقوال مثله منسوبة للإمام الحسين والإمام علي بن أبي طالب وتقول ربع العدوية مقولتها الشهيرة اللهم إني عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكني علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك أي أن الخوف والرجاء مرحلة تهدف إلى ارتقاء الإنسان وتهديب نفسه ليصبح سلوكه الأخلاقي تلقائيا نابعا من نفسه فمن يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ليس كمن يقول اللهم اجعلني أهديهم كي أدخل الجنة على حسابهم كلاهما فعل خير بالطبع إلا أن النية مختلفة وتعكس مستوى أخلاقيا مختلفا سين هل يمكن تحديد المستوى الأخلاقي للناس من معرفة سلوكهم؟ جين لا يمكنك تحديد المستوى الأخلاقي للناس من ملاحظة سلوكهم فقط بل من معرفة دوافعهم لهذا السلوك لذلك لا يمكننا الحكم على أحد نحن لا نعرف نيته مثال في الغرب يدافع نشطاء حقوق الإنسان عن حقوق الإرهابيين المسجونين في بلادهم قد يكون السبب هو يجب الدفاع عنهم لأن هذا قانون المنظومة الحقوقية التي أعمل بها ولو لم ألتزم به سيطردونني المرحلة الأولى الخضوع يجب الدفاع عنهم لأن هذا الموقف سيجعلني أحصل على امتياز أو شهرة المرحلة الثانية الأنانية يجب الدفاع عنهم لأن هذا سيجعل معارف سعداء فخورين أو هذا المتهم صديقي قريبي من بلدي إلى آخره المرحلة الثالثة العلاقات الشخصية يجب الدفاع عنهم لأن هذا يرسخ قيم ومكتسبات بلدي ويحافظ عليها المرحلة الرابعة المجتمع يجب الدفاع عنهم لأن على المجتمع أن يرعى حقوق أي فرد فيه أيا كانت المرحلة أيا كان المرحلة الخامسة المجتمع والفرد يجب الدفاع عنهم لأن القصوى خطأ لأي شخص كان تحت أي ظرف وبأي مسمى المرحلة السادسة الأخلاق نشاط العقلي أجريت العديد من الدراسات وتجارب حول سلم الأخلاق ومنها تجربة مهمة استقرقت عشرين عاما كاملة تتبع فيها العلماء حياة مجموعة من الناس على مدار عمرهم وتتبعوا مدى تطورهم الأخلاقي في كل مرحلة من مراحل حياتهم ليعرفوا مدى صدق هذه النظرية هل هذا التسلسل صحيح وهل يصعد الناس السلم الاخلاقي بنفس السرعه وجد العلماء أن التسلسل صحيح بالفعل لكن بعض الناس يرتقون أسرع من غيرهم والبعض يتباطؤون والقليل منهم يتراجعون لمراحل سابقه فلماذا يحدث هذا ما الذي يجعل الاخلاق تتطور بشكل أفضل عند اناس دون غيرهم وجدوا أن سرعة ارتقاء الإنسان أخلاقياً ليست مرتبطة فقط بالسن، لكن بعوامل أخرى مثل زيادة معامل الذكاء، زيادة المستوى التعليمي، ارتفاع المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، فما علاقة هذه العوامل بالأخلاق؟ الأخلاق ليست حساً مجدانياً فقط، بل هي نشاط عقلي أيضاً. بأن يمتلك الإنسان القدر على فهم القيم والقوانين الأخلاقية وكيفية إسقاطها على الوقاء أمر يحتاج إلى القدر على التفكير السليم الذي يساعد عليه المستوى التعليمي ومعامل الذكاء لاحظ أن التعليم في الغرب حيث جرت الدراسة ليس تلقين أن يعتمد على الحفظ بل على البحث والمقارنة والاستنتاج والترجيح أي أن التعليم الذي يقصدونه بلغتنا هو الثقافة والاطلاع يهذب العقل الأخلاق إنه السيد للخلق الفاضل حكمة فرعونية أما المستوى الأخلاقي أما المستوى الاجتماعي المادي فالأمر لا يتعلق بقلة المال أو تدني المستوى الاجتماعي في حد ذاته بل فيما يترتب على هذا من أثار فقد تعوق الظروف المادية والاجتماعية الإنسان عن تنمية ثقافته وتوسيع مداركه وتطوير مهاراته الذهنية بالبحث ودراسات فيكون مصدره للمعرفة هو المجتمع الذي يعيش فيه الشخص الذي يعاني تحت وطأة ظروف قاسية قد يتأثر تفكيره ونظرته للأمور فمن يرى العالم وكأنه غابة قاسية لا ترحم يكون استعداده أكبر للتطرف والرغبة في السيطرة على الآخرين لهذا يمكننا أن نفهم لماذا ينتشر التطرف في الأوساط المتدنية اجتماعيا وتعليميا فالفتن الطائفية في مصر مثلا لا تحدث في المناطق الراقية بل في المناطق التي ينتشر فيها الجهل والفقر الاستثناءات الفردية موجودة طبعا فالدراسات تتعامل مع نتائج الإحصائية ما أريد قوله هو كي نطور مستوانا الأخلاقي علينا تطوير مستوى تفكيرنا كيف تدرب أخلاقك؟ أثناء دراسة في كلية طب الأسنان كنت ملتزما جدا بحضور محاضرات مهمة جدا في كلية الهندسة كنت أترك القصر العيني لأعبر كبر الجامعة وأذهب لزملائي هناك كي أتابع محاضرات للدكتور شريف عبد العظيم بعنوان إنسانيات كان الرجل يؤسس وقتها أسرة في الكلية اسمها رسالة تحولت الآن لواحدة من كبرى المؤسسات الخيرية في مصر كان يتحدث عن الأخلاق وكان يمكن أن نقيم سلوكا ونحدد ما إذا كانت أخلاقية أم لا ووضع لهذا خمسة معايير ما زلت أستخدمها لتدريب عضلات الأخلاقية من حين لآخر دعونا نتأمل هذه القواعد التي سأحكيها بأسلوبي بالطبع لأن الذاكرة يصيبها ما يصيبها بعد مرور 15 سنة من حضور هذه المحاضرات القواعد الأخلاقية كيف تحكم على تصرف الماء إذا كان أخلاقياً أم لا؟ القواعد الخمسة التالية ستساعدك في التفكير في الموضوع من أكثر من ساوية تذكر انها ليست معادلة رياضية تعطيك نتيجة ثابتة محددة بسهولة لكنها تفتح بابا للنقاش والتأمل في كل جوانب الفعل من الناحية الأخلاقية لتقرر بعد تفكير وتحليل ما السلوك الأخلاقي وما ليس كذلك تلك القواعد هي واحد القاعدة الذهبية إنها القاعدة الشهيرة حب لأخيك كما تحب لنفسك عامل الناس كما تحب أن يعاملوك وأيضا لا تعاملهم بالطريقة التي لا تحب أن يعاملك بها أنت لا تحب أن يجذب عليك أحد أو يصرقك أحد أو يقتلك إذن فلا تكذب ولا تصرق ولا تقتل مثال هل تصوير الأفلام في السينما وتوزيعها على الانترنت اخلاقي؟ لو كنت منتجا سينمائيا وكانت هذه تجارتك هل ترضى أن يفعل أحدهم هذا معك؟ وأيضا هل منع أصحاب الديانات الأخرى من ممارسة طقوسهم الدينية شيء اخلاقي لو كنت تعيش كأقلية في بلد لا يؤمن بدينك هل تحب أن يعاملك بالمثل؟ قد تبدو هذه القاعدة بديهية لكنها لا تنفع في كل الأحوال فمثلا لو أراد القاضي الحكم على مجرم بالسجن هل يطبق عليه هذه القاعدة ولا يسجنه لأن القاضي لا يحب أن يسجنه أحد؟ طبعا لا محل لهذه القاعدة هنا لذلك فهنا قواعد أخلاقية أخرى غالبا ما يكون الشيء المفيد للناس شيئا أخلاقيا فهل الفعل يعود بالنفع على الآخرين بشكل ما؟ مثال هل حبس المجرمين مفيد للمجتمع؟ لو أردنا فرض ضرائب أكبر على الأغنياء، هل يعتبر هذا اخلاقيا قد يكون كذلك لأنه يحاقق الصالح العام، لكن هذا كما عرفنا ليس المقياس الوحيد. قد تبدو هذه القاعدة بديهية، لكنها لا تنفع في كل الأحوال. فمثلا، لو كانت المنفع العامة تأتي على حساب الضعفاء، كان يقترح أحدهم إبادة كبار السن والمرضى كي لا يكونوا عبءا على الاقتصاد، هل هذا اخلاقي؟ ثلاثة التعميم ببساطة لو قام كل إنسان بهذا الفعل هل سيكون شيئا جيدا؟ قد يشعر الإنسان أن الضرر الحادث من تصرفه ضئيل فيعتبره أخلاقيا لكن افتراض أن الجميع سيقومون به سيسهل تخير الوضع لو تفش هذا السلوك بين الناس وأصبح قاعدا مثال قبل أن تغيش في الامتحان ماذا لو فعل كل الطلب ذلك؟ قبل أن تقرر رمي المهملات في الشارع ماذا سيحدث لو فعل كل الناس ذلك هل أنت راض عن النتيجة 4- الإشهار هل تخجل من إعلان هذا الفعل على الملأ ولماذا لو وجدت أنك تفعل شيئا في الخفاء لا تريد لأحد أن يراه فقد يكون السبب هو أنه غير قانوني أو غير أخلاقي لكنك تتجهل هذا لو كنت تخجل من إعلان هذا الشيء على الملأ فربما يكون غير أخلاقي من باب الحديث الشريف الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه مثال شخص وجد قلما غاليا نسيه صديقه أعجبه هذا القلم فأخذه يقول لنفسه إن الموضوع بسيط لكن هل يمكنه أن يحكي هذه القصة على الملأ أو لصديقه؟ لكن المشكلة هنا هي أن الإشهار سيكون عاديا في مجتمع من اللصوص كما أن المجتمع لا يصلح كمقياس أخلاقي في بعض الأحيان فمثلا قد يخجل الشخص من إعلان أنه يزور طبيبا نفسيا خوفا من نظرة المجتمع له رغم أن المجتمع هو الغير اخلاقي في هذه الحالة وليس الشخص 5- القيم هل هذا الفعل يتعارض مع قيم دينية أو أخلاقية صريحة تؤمن بها؟ هل له اسم سلبي يوصف به كالغش أو السرقة أو القتل؟ هل هذه الحالة استثناء؟ ولماذا تعتقد هذا؟ مثل أثير جدل أخلاقي حول تصنيع إنسان آلي محارب يقوم بالقتال في المعارك كانت حجة المعارضين هي أن القتل سلوك خطأ في حد ذاته وقرار لا يمكن أن يكل لمجرد آلة ليست لها مشاعر أو أحاسيس وقد تقتل أبرياء لا ذنب لهم فقرار قتل إنسان له اعتبارات إنسانية كثيرة وليست مهمة آلية ميكانيكية مشكلة هذه القاعدة هي أنها نسبية إلى حد كبير فقد وجدت دراسات أن الناس لديهم تفضيلات مختلفة فيما يتعلق بالقيام قام الأمريكي إدوارد سنودون بتسريب معلومات سرية من وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف عن مشروع سري لمراقبة الإنترنت ويقول إنه فعل هذا لحماية خصوصيات الناس وحرياتهم فهل سلوكه أخلاقي أم لا في هذا المثال يقول العلماء يحدث صراع بداخل الشخص بين قيمة الولاء وقيمة العدالة الولاء للمؤسسة التي يعمل بها والعدالة التي تقضي رفض التجسس على خصوصيات الناس والقيمة التي يعتقد الشخص أنها أكثر أهمية هي التي تحدد اختياره قيمة الولاء أكثر أهمية في المجتمعات الجماعية كالبلاد العربية لذلك أن تترى سولوك سنودون غير أخلاقي غالبا كيف تصبح إنسانا؟ ملخص الاخلاق لا تميز الإنسان فقط فالحيوانات تمتلك قدرا منها هناك ستة مستويات أخلاقية الخضوع، الأنانية، العلاقات الشخصية، المجتمع والفرد، المبادئ العامة ما يحدد موقع الإسلام، ما يحدد موقع الإنسان من سلم الأخلاق هو النية للتصرف نفسه يؤثر في المستوى الأخلاقي الذكاء، المستوى التعليمي، الثقافة على الإنسان أن يحرص على الصعود والارتقاء في سلم الأخلاق لا التراجع الوراء عن طريق الثقافة والتعليم والارتقاء الاجتماعي وأيضا تدريب عضلتك الأخلاقية باستخدام القواعد الأخلاقية الخمس القواعد الأخلاقية القاعدة الذهبية المبادئ المنفع العامة التعميم الإشهار الإنسانية والسعادة كثير من كتب التنمية الذاتية تتحدث عن السعادة حتى كتاب الاخير أن تكون نفسك دليلك العلمي للسعادة ونجاح كان يدور حول تأثير عوامل مختلفة في السعادة كالمال، الجينات، الشهوات، الحظ، الدين، العلاقات، طريقة التفكير فما الجديد الذي يمكن تقديمه في هذا الموضوع؟ سنتحدث هنا عن السعادة من منظور مختلف فهل البحث عن السعادة شيء حيواني؟ أم أنه يؤكد إنسانيةنا ما هي السعادة أصلا؟ هل لها تعريف محدد؟ وهل من المفروض أن نكون سعداء؟ وكيف؟ السعادة الحيوانية كان هناك فيلسوف يوناني قديم اسمه إبكور كان يرى أن السعادة هي اللذة فكلما ابتعد الإنسان عما يسبب له الألم وفعل ما يسبب له المتعة أصبح أكثر سعادة وقال إن اللذة هي بداية الحياة السعيدة وغايتها وارتبط اسم الفلسفة الإبقورية بالانغماس في المتع والشحوات لو تأمننا الكائنات الحية من حولنا سنجد أنها تفعل هذا وتسعى لإشباع رغباتها بطرق مختلفة حتى الكائنات المايكروسكوبية تبتعد عما يضرها وتقترب مما ينفعها فهل هذه هي الصورة البدائية للبحث عن السعادة؟ يرى فرود أن سبب تعاسة الإنسان هو الحضارة الحديثة فهي تجبره على كبت رغباته البدائية لمجارات العراف والتقاليد واقية من المجتمع وتزيد من القيود عليها وهو ما يجعل الإنسان الحديث أكثر بؤساً ويجعل سعادته أكثر صعوبة ويقول علماء النفس التطوري إن السعادة هي شعور مؤقت يهدف إلى البقاء والحفاظ على النوع فالإنسان البدائي كان يشعر بالسعادة حين يجد طعاما أو حين ينتصر على وحش أو حين يتناسل لأن هذه الأشياء تحقق البقاء والتكاثر وتطور الإنسان لكن بقيت رواسب هذه الدوافع بداخله ففي عصرنا الحديث تشعر بالسعادة حين تنجح أو تنال ترقيا أو حين يزيد راتبك أو تنال تكريما لأن التفوق على أقرانك يعني زيادة فرصك في البقاء وفرص حصولك على شريك حياة أفضل وتشعر بالسعادة حين تحب وتتزوج وحين تدعب أطفالك لأن هذا يخدم هدف الحفاظ على النوع فالسعادة تبقى لوجهة النظر هذه ما هي إلا نظام للمكافآت يدفعنا للبقاء والتكاثر ليس أكثر تزداد إفرازات كيميائية في المخ، السيروتين والدوبامين هنا نفعل شيئا جيدا فنشعر بالانتشاء مؤقتا ليكون هذا دافعاً لتحقيق المزيد في المستقبل لنحصل على جرعة أخرى فهل هذه هي السعادة حقاً؟ السعادة الإنسانية في الجانب الآخر هناك وجهة نظر مختلفة يقول عرصته أن السعادة الحقيقية لا تتحقق حين نفعل شيئاً ممكن بل حين نفعل شيئاً مهما ذا قيماً أدمع الفلاسفة المسلمون بعد ذلك على هذا الرأي فقال ابن الرجد الذي لقب بالشارح الأكبر لأرستو إن السعادة تتحقق بطلب العلم والفضائل والسعي للكمال وقال ابن سينة إن السعادة في العقل والتأمل والحكمة وقال الرازي إن السعادة في التشبه بصفات الله قدر الاستطاع وطلب العلم والأخلاق وضبط النفس ويقول الفاراب في كتابه تحصيل السعادة إن كل شيء يسعى للاكتمال اكتمال الإنسان هو أن يحقق السعادة المطلقة وقال إن الناس يحصلون على قدر من السعادة يتناسب مع الرتبة التي وصلوا لها من الإنسانية انتقل الجدل من ساحة الفلاسفة إلى معامل علماء النفس فاليوم يتكلم العلماء عن مفاهيم لم تكن دارجة من قبل مثل العلاج بالمعنى وتحقيق الذات والرضى والسمو وهم يتحدثون عن سعادة الإنسان ولم تعد المتعة والمشاعر الإيجابية هي المقياس الوحيد للسعادة يقول مارتنس سليجمان مؤسساً من نفس الإيجابي إن الحياة السعيدة ليست مليئة بالمتعيب الضرورة فالحياة ذات الرسالة والهدف والحياة التي يخلص فيها الإنسان لما يحب عليه فعله هي حياة سعيدة أيضاً ويقول ان الإنسان حين يمارس فضائله المميزة قواه الإنسانية تصبح حياته أكثر سعادة استطلاع القوى الإنسانية VIA Survey يقول العلماء إن الإنسان حين يمارس فضائله بانتظام سيكون أكثر سعادة في حياته جمعوا الفضائل المشتركة بين جميع الحضارات البشرية وأسموها القوى الإنسانية وحصروها في ست مجموعات الحكمة والمعرفة الإبداع والفضول ورحابة الصدر حب التعلم ساعة الأفق والابتكار الجراء الشجعة والمثابرة والصراحة والحمس الإنسانية الحب والتعاطف والذكاء الاجتماعي العدالة روح الفريق والإنصاف والقيادة الوسطية التسامح والرحمة التواضع الحرص قوة الإرادة السمو تقدير الجمال والتميز والامتنان والأمل والسخرية والروحانية اقرأ هذه القوة جيدا واختر أكثر خمسة تعتقد أنك تتمتع بها لتستخدمها في حوارك الذاتي مع نفسك وتمارسها في حياتك بطرق مختلفة لا تبالي برأي الناس أو تقيمهم فالمهم أن تختار ما تعتقد أنك تتميز به لو تأملنا الموضوع سنجد أن تحقيق السعادة أكثر تعقيدا من مجرد إشباع الغرائز فالإنسان لا يعيش فقط ليأكل ويشرب ويتناسل بل هناك في حياتنا ما هو أبعد من ذلك فكر معي في الأمر لماذا يضح الجند بحياته من أجل وطنه؟ رغم أن هذا يتعارض مع غريزة البقاء لماذا يؤجل بعض الأزواج الإنشاب لتحقيق أهداف ما؟ رغب أن هذا يتعارض مع غارزة التكاثر لماذا يعتكف العابدون ويعتزل الرهبان لو كانت السعادة هي إشباع الغرائز؟ من الواضح أن الإنسان يبحث عما هو أبعد من الشحوى فهو يشعر بالسعادة حين يساعد الآخرين كأن يبتسم في وجه شخص أو يساعد كفيفا على عبور الطريق أو يقف لعجوز في المواصلات كي تجلس مكانه لدرجة أن العلماء ينصحون بممارسة أفعال طيبة بانتظام كي نكون أكثر سعادة فالسعادة لا تتعارض مع إنسانيتنا بل إحدى تجليتها أهمية السعادة الدليل على أن السعادة مرتبطة بإنسانيتنا هو أن الإنسان يكون أداؤه في الحياة أفضل حين يكون سعيدا فالشخص السعيد تكون صحته أفضل ويكون عمره أطول ويكون أكثر إنتاجا في عمله وهناك علاقة بين السعادة والتفكير الابتهي ووجد العلماء أن الطلب الذين كانوا مبتهجين عند التحاقهم بالجامعة أثر هذا في حياتهم وأصبحوا بعد تخرجهم وممارستهم العمل أعلى دخلا مقارنة بزملائهم ليس هذا فقط بل إن السعادة معدية ويمكن أن تجعل الآخرين سعداء دراسة حلل العلماء بيانات خمسين شخص جمعت على مدار أكثر من عشرين عاما ليتتبعوا علاقاتهم الاجتماعية ويعرفوا تقييمهم لمستوى سعادتهم وجدوا أن الشخص يتأثر بسعادة من حوله فالسعاداء يزيدون فرصة سعادة من يعرفونهم بنسبة 50% ومن يعرفونهم سينقلون عدوة السعادة هذه لمن يعرفونهم وهؤلاء سينقلونها لغيرهم وفي سلسلة طولها أربعة أشخاص يمكن لسعادتك الشخصية أن تزيد من سعادة شخص لم تره ولم يرك بنسبة 10% يعني هذا أن سعادتك الشخصية قد تساهم ولو بقدر ضئيل في إسعاد مجتمعك من جاور السعيد يسعد مثل مصري سلم الحياة. تخيل معي سلما من عشر درجات عشر درجة هي أروع حياة من الممكن أن تعيشها حيث تحقق كل أحلامك وتشعر بأقصى سعادة ممكنة وأول درجة هي أسوأ حياة ومن الممكن أن تعيشها حيث تحقق كلك وبيسك وتشعر بأقصى تعاسة ممكنة قل لي على أي درجة في السلم تعتبر حياتك الآن؟ في أي درجة تعتقد أنك ستكون بعد خمس سنوات من الآن؟ حدد الإجابات قبل الاستمرار في القراءة هذا الاختبار البسيط يستخدم لتقدير مستوى السعادة واستخدمه ماركز جالوب مع اختبارات أخرى في استطلاعاته التي ترتب الدول طبقا لسعادة سكانها تقييم الشخص لمستوى سعادته ينعكس على الكثير من جوانب حياته فالسعادة لاستثرافة هي بل ضرورة لها تأثيرات كثيرة على صحتك وأدائك من تكون إجاباتهم سبعة أو أكثر وجدوا أن مشاكلهم الصحية قليلة ويأخذون إجازات مرضية أقل تقل المشاعر السلبية كالقلق والغضب والحزن ويزيد الإقبال على الحياة والاستمتاع بها من تكون إجاباتهم من خمسة إلى ستة وجدوا أنهم يأخذون إجازات مرضية أكثر نسبياً حوالي الضعف ويكونون أكثر شعوراً بالقلق من تكون إجاباتهم أربعة أو أقل وجدوا أنهم غير راضين عن توافر حاجاتهم الأساسية يزيد الضغط العصبي وشعورهم بالتوتر قد يعانون ألماً جسديا أو مشاكل صحية فكيف كانت إجابتك؟ ما هي السعادة؟ كما يقول علماء الإرادة كي تحقق هدفا علينا أن نحدده بدقة لذلك يجب أن نعرف أولا ما هي السعادة قبل أن نتكلم عن كيفية تحقيقها فكيف ترى السعادة من موجهة نظرك؟ كيف تتخيل الشخص السعيد؟ معظم الناس يعتبرون أن السعادة هي أن يشعر الإنسان بمشاعر إيجابية طوال الوقت فيكون الشخص السعيد دائما الضحك والفرح وأيا كانت الظروف دون أن يشعر بأي مشاعر سلبية في حياته لكن هناك فرق بين السعادة والمشاعر السعادة حالة عامة يمكننا أن نقول إن فلان حياته سعيدة أو تعيسة فهي تقييم عام للحياة ككل على المدى الطويل أما المشاعر فمؤقتة تظهر سريعا ثم لا تلبث أن تنتهي تذكر آخر مرة كنت تضحك فيها هل ما زلت تضحك حتى الآن؟ لذلك فالمشاعر الإيجابية ليست هي السعادة بل هي جزء منها فما هي السعادة إذن؟ إنه السؤال الذي حير أجيالاً من البشر على مر العصور، لكنك على رشك معرفة إجابته بعد قليل. درس علماء النفس الإيجابي السعادة وأطلقوا عليها اسماً علمياً رصيناً هو حسن الحال الذاتي. وقالوا إنها لا تعني الشعور بمشاعر إيجابية فقط، ولا التخلص من المشاعر السلبية نهائياً، بل تشمل مجموعة من العناصر وضعوها في معادلة بسيطة للغاية، لو قمت بتحقيقها تكون قد حققت السعادة التي تريدها بالطريقة التي تناسبك المعادلة هي السعادة يساوي الرضا عن الحياة زائد مشاعر إيجابية أكثر زائد مشاعر سلبية أقل هكذا بوساطة لو حققت ما يجعلك راضيا عن حياتك عموما وزادت مشاعرك الإيجابية وأقلت مشاعرك السلبية فأنت علميا إنسان سعيد نتحدث في هذا الفصل والفصل التالي عن هذه المكونات الثلاثة لتعرف كيف يمكن تحقيقها في حياتنا واحد، الرضا عن الحياة. قل لي عزيزي القارئ هل أنت راضي عن حياتك؟ هل تعتبر أن ظروف حياتك ممتازة؟ هل تعتقد أن حياتك مثالية في معظم الجوانب؟ هل عندك الأشياء المهمة التي تحتاجها في الحياة؟ لو كان ممكن أن تعيش حياتك مرة أخرى هل لن تغير شيئا تقريبا؟ هذه الأسئلة البسيطة تستخدم في الدراسات النفسية لتقدير درجة رضى الإنسان عن حياتهم بحيث تجيب رقم واحد إلى خمسة واحد لا أوافق إطلاقاً وخمسة أوافق بشدة ولكن لو أردت أن تكون راضياً حقاً لا يكفي أن تجيب على كل الأسئلة بأوافق بشدة مقنعاً نفسك أن كل شيء على ما يرام بل ينبني أن تسعى أيضاً أن يكون كل شيء على ما يرام بالفعل لتكون حياتك أفضل فكيف يمكن أن نزيد من الرضا عن الحياة؟ ألف الإنجاز يحاول الإنسان دوما أن يصنع التوازن بين إمكانياته وتطلعاته ليحقق الرضا عن الحياة ويلجأ كثير من الناس إلى طريقة سهلة لتحقيق الرضا وهي خفض سقف الطموح إلى أقصى حد كي يناسب إمكانيتهم لذلك يقترن الرضا في أذهاننا بانعدام الطموح وعدم التعلق بهدف الماء فهل هذا مطلوب دائما؟ حين كنت طالبا في الكلية كنت أرى رجلا يرتدي ثيابا بالية ويجلس تحت كبري ليجمع أغطية المياه الغازية ويتسول كان شعره طويلا وملابسه متسخة وكان واضحا أن قواه العقلية ليست على ما يرام قل لي أن أحدهم أخذه للمستشفى لكنه خرج وعاد لهذه الحياة التي يحبها انظر معي لهذا الرجل وقل لي أليس راضيا عن حياته؟ الرجل لا يسعى لتغيير حاله فهل هذا هو الرضا الذي نريده؟ يسعى الإنسان الطبيعي دائما نحو الأفضل فالنجحون يستمرون في السعي لمزيد من النجاح والعلماء لا يتوقفون عن طلب العلم لذلك يعتبر البحثون أن اتقان المهارات وتطوير أنفسنا دائما من مكونات سعادتنا نفسية هنا تحب مجالا ما وتسعى للإنجاز فيه فإن هذا يوصلك للسعادة مهما كانت الإنجازات صغيرة فحين يستغرق الإنسان في القيام بنشاط يحبه ينسى الوقت وينسى الطعام والشراب وينسى مشاكله بل وينسى نفسه لا يشعر بمرور الساعات ولا ينتبه لشخص يكلمه ولا لأي شيء يحدث حوله وينصب كل تركيزه فيما يفعله في اللحظة الراهنة هذه الحالة من الاندماج يسمونها التضفق فلو ووجدوا أن من يمارسها بانتظام تكون حياته أكثر سعادة غالبا ما تؤدي هذه الحالة إلى الإنجاز فحين تحب ما تفعله وتركز فيه لهذه الدرجة ستتقنه وتطور مهاراتك فيه وقد يكون هذا الشيء هواية مفضلة أو مجال عملك أو أي نشاط تحبه وتمارسه من حين لآخر ما أعنيه بهذه النقطة أن الرضا لا يعني عدم الطموح بل يعني أننا سعداء بما نحن فيه لكننا نسعى لما هو أفضل في المستقبل ب تقدير ما لدي كثير من الناس يعيشون في دائرة مفرغة يسعوا للهدف الذي يليه دون أن يعطوا أنفسهم فرصة للاستمتاع بما حققوه يتطلعون إلى الأمام دائما فينسون الاستمتاع بما لديهم بالفعل يسعون لتحسين أوجه ضعفهم دون أن ينتبهوا لمواطن قوتهم كي تكون راضيا عن حياتك، لحظ النعم التي تملأ حياتك، وستجد أنها كثيرة ولا تحصى. مثل تأمل حالك الآن، أنت جالس في مكان تشعر فيه بالأمان على حياتك، لا تتدور جوعا لعدم توافر الطعام، نلتقدرا من التعليم ولديك القدرة على القراءة وفهم الكتاب الذي بين يديك الآن. هل تعتبر هذه الأشياء عادية؟ لكنها ليست كذلك لملايين البشر؟ في عالمنا، يوجد حوالي مليار شخص لا يعرفون القراءة ولا كتابة أسمائهم 870 مليون شخص يعانون من نقص الغذاء ونصف البشرية تعاني من مشاكل تتعلق بنقص المياه فهناك 2.6 مليار شخص ليس لديهم ماء نقي أو صرف صحي و1.2 من العشر مليار شخص حوالي ربع البشرية يعيشون بدون كهرباء الرضا يستلزم أن تقدر قيمة ما لديك لا أن تتجاهله منشغلا بتفاصيل الحياة تجربة طلب العلماء من مجموعة من المشاركين أن يكتبوا خمسة أشياء جيدة حدثت لهم اسبوعيا لمدة تسع أسابيع فوجدوا أنهم أصبحوا أكثر سعادة وتفاؤلا ورضا عن حياتهم كما كان تقييمهم لصحتهم أفضل أما من مرسوا هذا التدريب يوميا لمدة ثلاثة أسابيع زادت مشاعرهم الإيجابية وأصبح نومهم أفضل وأصبحت سعادتهم ملحوظة للآخرين جرب هذا التدريب واكتب ما حدث لك خلال اليوم أو طوال الأسبوع أو اعتبرها لعبة تنعبها مع شريك حياتك أو أطفالك قبل نوم اذكر ما تشعر بالامتنان لأنه موجود في حياتك أو ما تشكر الله عليه أو ما تشعر أنك محظوظ لوجوده أو ما حدث وأسعدك التقط صورا للأحداث الجميلة وشاهدها من حين لآخر انظر حولك وقدر قيمة ما لديك ولاحظ النعم التي تنعم بها الرضا ليس مرتبطا فقط بتحقيق الأهداف بل بالاستمتاع بالحياة ونحن في طريقنا نحو هذه الأهداف من يتمتعون بقدر عالي من الرضا عن الحياة هم الذين لديهم قدر كبير من الأمل والحب والانطلاق والفضول والعرفان أي أنك كي تكون راضيا سعيدا فكن متفائلا محبا للمقربين منك مقبلا على الحياة ساعيا للمعرفة وممتنت شاكرا لله على كل هذا لو فعلت هذا ألن تكون أكثر رضا عن حياتك؟ جيم الرضا عن بعض الناس تؤثر المشاكل في نظراتهم لأنفسهم ويعتقدون أن هناك عيباً أصيلاً في ذاتهم وشخصيتهم يتسبب في حدوث هذه الأشياء فالأم التي يتعثر ابنها في شيء ما قد تفسر هذا بأنها أم سيئة أو مهملة ومن يحقق في اختبار ما قد يعتبر نفسه قليل الذكاء وهكذا هل صادفك إخفاق في الحياة ففسرت السبب بأنك سيء أو غير كفر؟ لعبة تخيل أن صديقاً حميماً يجلس متضايقاً ويشعر بالاستياء من نفسه لأنه تسبب في مشكلة ما وتراه يعاني بسبب هذا الأمر ماذا ستقول له؟ كيف يمكن أن نوسيه ونخفف عنه؟ تخيل ما سنفعله ونقوله بالتفصيل هل تلاحظ الطريقة التي يتكلم بها أصدقاؤك حين يكونون محبطين؟ هل هذه هي الطريقة التي تكلم بها نفسك حين تكون على نفس الحال؟ هذا التدريب يوضح أننا قد نكون شديد القصوى على أنفسنا احيانا وننشغل بتأنيبي وجلد أنفسنا بشكل مبالغ فيه كن صديقا لنفسك ولا عدوا ليكون حوارك الداخلي مع نفسك حوار تشجيل وطمأن من صديق لصديقه العزيز المقرب لحوار تأنيب وإحباط دائمين قد يقول البعض إن لوم الذات قد يكون مفيدا أحيانا لكنه ليس كذلك ان حاسب الإنسان نفسه بمعايير خطئة بعض الناس يمارسون جلد الذاتي بانتظام ويؤنبون أنفسهم دائماً هنا يخفقون في أي شيء في الحياة وكان المفروض أن يكونوا خارقين أو ملائكة فما العمل؟ واحد اعقد مقارنات واقعية أحياناً يشعر الإنسان بعدم الرضا عن نفسه لأنه لا يستطيع تعقيق هدف مستحيل كان يقارن نفسه بنموذج خيالي لا يمكن محاكثه فيشعر بأنه أضعف وأحقر وأقل شأنا من أن يصل لمستوى هذا الشخص الافتراضي يحدث هذا حين نضع لأنفسنا تصوراً خياليا مبالغاً فيه لمثلنا الأعلى فنجرده من ضعفه الإنساني وأخطائه فتزداد الهوة الشاسعة بيننا وبينه وقد نشعر بالإحباط والضيق واليأس واحتقار الذات لمجرد أن فينا قصوراً بشريا طبيعياً موجوداً عند جميع الخلق بلا استثناء فيصبح الأمر كمن يصاب بالإحباط لمجرد أنه بشر ما يحدث دائما هو أننا حين نروي قصة شخص عاش لعشرات السنين نضطر لاختزال حياته في مجموعة منطقة من الأحداث كي ندلل على معنى محدد نريد أن نوصله للمتلقي فقصة مثلك الأعلى التي تعرفها تركز على الإنجازات ورسم صورة عظيمة لهذا الشخص متنسية جوانب الضعف والقصور الإنساني الموجودة عند كل منا مثال لو تأملت قصة صلاح الدين الأيوبي سنجد أنها مليئة بالفضائل والمواقف النبيلة لكن المؤرخون يروون القصة بشكل مختلف فيقول خبير المخطوطات دكتور يوسف زيدان استنادا إلى أحداث تاريخية يتم تجاهلها كان صلاح الدين في مبتدأ أمره قائدا عسكريا للحاكم السني السلطان نور الدين محمود فأرسله سيده إلى مصر لتحصين ضمياط وكانت مصر أنذاك تحت حكم العبديين دولة الشيعة الفاطمية فما كان من صلاح الدين إلا أن صار بعد شهور من مجيئه لمصر في الوقت ذاته وزيرا لسلطان مصر الشيعي وقائدا من قواد سلطان الشام السني وهو وضع عجيب لم يتيسر لأي شخص آخر في التاريخ وبدلا من تحصين ضمياط أخذ صلاح الدين في تثبيت أقاربه على كراس الحكم وقد حنق عليه السلطان السني نور الدين لتقاعسه عن تحصين سواحل مصر فجهز جيشا لحرب صلاح الدين لكنه مات فجأة ليلة خروجه بجيشه من الشام إلى مصر وذلك لعزل صلاح الدين وهنا سنحت الفرص الذهبية فصار صلاح الدين بجيش من مصر إلى دمشق وانتزع الحكم من ابن السلطان نور الدين بعدما كان قد استولى على مصر بين الفاطميين ومحى أثرهم من البلاد بل أمعن في محوه وأما حطين فكانت موقع واحدة من عشرات المواقع العسكرية التي خضها صلاح الدين وكانت تسعون بالمئة منها ضد حكام مسلمين لا صليبيين وفي المواجهات العسكرية القليلة التي جرت مع الصليبيين كان منها من هزم فيها صلاح الدين ومنها منتصر من وحطين هذه التي انتزع معها صلاح الدين القدس بمعاهدة صلح لم يمتد أثرها إلا عشرين شهرا إذ عاد بعدها الصليبيون وانتزعوا المدينة منه والشيء الحقيقي الذي تركه صلاح الدين بطل حطين والمخلص المنتظر هو توزيعه للممالك على أبنائه وأقاربه الذين ظلوا يتقاتلون فيما بينهم لنصف قرن حتى اهترأت البلاد وصارت مرتعا للمماليك الذين حكمونا من بعد الأيوبيين وحكمنا بعدهم العثمانيون والعسكريون ما أريد قوله بهذا المثال المثير للجدل هو أن كل الأبطال مجرد بشر يصيبون ويخطئون ويختلف حولهم الناس هنا تقرأ عن بطل أسطور لا يخطئ فعلم أنك تقرأ عن مصدر متحيز له وعليك إذا أردت سعة الأفق ان تقرأ قصته من وجهة النظر الأخرى المعارضة له لا تتبنىها بل لترى أحداثا لم تكن تعرفها أو تسمع عنها أصلا تعطيك صورة أكثر واقعية له ألبريت أنشتاين أشهر عباقرة القرن العشرين وضع نظرية التي قلبت عالم الفيزياء وحصل على جائزة نوبل إلا أنه كان أيضا زوجا فاشلا في إنشاء أسرة المستقلة لو قرأت مذكرات زعيم الأمة سعد زغلول التي كتبها لاستخدامه الشخصي ستجد أنه يحكي عن تفاصيل حياته ومعاناته وأزماته المالية ومخاوفه وأحبطته ستجده يدفع الفواتير ويصاب بالأرهاق ويعاني إدمان القمار متجردا من الصورة الاجتماعية التي يريد أن يراها عليه الناس فكل الأبطال والزعماء بلا استثناء في شخصياتهم وحياتهم أشياء سلبية يتم تجاهلها حين يتم سرد قصتهم عارضات الأزياء التي يظهرن في المجلات يتم التلاعب بصورهن ببرنامج الفوتوشوب لخلق صورة غير طبيعية للمرأة لدرجة أن عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كراوفورد قالت يوما أتمنى أن يكون شكلي مثل سيندي كراوفورد في حين تعذب الفتاية أنفسهن للوصول لهذه الصورة الخيالية وأشعرن بانعدام الثقة لمجرد أنهن بشر لصورا تم التلاعب بها بالكمبيوتر ينبغي للإنسان أن يتصالح مع نفسه ويقترع أنه إنسان فيه مميزات وعيوب أوجهها تفوق وأوجهها قصور كأي شخص آخر يعيش على سطح الأرض بمعنى آخر ترفق في الحكم على نفسك فالكمال لله وحده 2- لعبة أنا كذا حين كذا لخلق صورة نيجابية متوازنة لنفسك يمكنك استخدام أسلوب أنا كذا حين كذا في حوارك الذاتي مع نفسك لا تصف نفسك بصفة سلبية فتقول أنك إنسان سيء أو فاشل بشكل عام بل ضع الأمور في نصابها الصحيح كان تقول أنا فاشل حين لا أفعل ما ينبغي فعله أنا موظف سيء حين لا أركز في عملي أنا طالب بليد حين لا أذاكر باهتمام هذه طريقة تجعل الإنسان يحصر الصفة السلبية في سياق محدد فلا يعتبر أنه إنسان سيء في كل شيء طوال الوقت بل يدرك أن التقصير محصور في سلوك محدد ينبغي عليه تجنبه في نفس الوقت الغرور ليس شيئا مطلوبا والمبالغة في تعظيم الذات ليس مفيدة لصحاتنا النفسية فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد أنه عظيم وعبقري في كل شيء دون أن يحتاج لإثبات هذا لنفسه بإنجاز ما لذلك يمكن أن نلعب هذه اللعبة مع صفاتنا الإيجابية أيضا كان نقول أنا ماهر في عملي هنا أركز فيه وأعطيه جهدي أنا طالب ناجح حين أنتبه وأذكر جيدا بهذا تكون نظرتك الإيجابية لنفسك مرتبطة بسلوك معين اتقان العمل المذكرة فتكون لديك صورة واضحة للطريق الذي ينبغي عليك السير فيه للحفاظ على صورتك الذاتية حين يعتقد الإنسان أنه عبقري ويمكنه نجاح في أي شيء بأقل مجهود فإن هذا سيضعف من أدائه لأن الإحساس بالوصول للقمة هو بداية الانحضار كما أن الإمعان في تحقير الذات وكراهيتها والتقليل من شأنها قد يدعو لليأس والاكتئاب فكن راضيا عن نفسك لحيث لا يتعارض هذا مع رغبتك في النجاح د. معنى الحياة وجد العلماء أن وجود معنى لحياة الإنسان يجعله أكثر رضا عن حياته وأكثر سعادة فمن لا يعرض سببا لاستيقاظه من النوم كل صباح أو شغفا يملأ عليه حياته لن يكون رضاه عن حياته كشخص يعرف لحياته معنى وهدفا فما معنى الحياة؟ العصفور الطنان في يوم من الأيام ليس ببعيد عاشت الحيوانات في غابة خضراء جميلة وكان كل شيء يسير في انسجام وهدوء إلى أن جاء اليوم الذي اندلع فيه الحريق اضرمت النيران في أعماق الغابة الخضراء وجرت كل الحيوانات أوطارت محاولة النجاة بحياتها وفي مكان بعيد وقفوا ينظرون في حزن ويأس لما تركوه وراءهم بيتهم الذي تأكله النيران لاحظوا من مكانهم هذا أن هناك نقطة صغيرة تتحرك في السماء تنتقل باستمرار من البحيرة الزرقاء إلى مكان الحريق ذهابا وإيابا دققوا النظر فوجدوا أنه الطائر الطنان الصغير يأخذ الماء بمنقاره الصغير من البحيرة وينقله ليلقي بهذه القطرات القليلة على الحريق محاولا إخماده ذهلت الحيوانات من المشهد نظر له الأسد والدب والفيل غير مصدقين زأر الأسد قائلا أيها الطائر ما الذي يمكنك أن تفعله بالقطرات القليلة متجاهلا استحالة الأمر قال العصفور ببساطة انا أفعل ما أستطيع انتهت القصة تحكي الكينية وانجاري ماتاي هذه الحكاية التي تحرك القلب شارح معنى حياتها وما عاشت لأجله فقد كرست عمرها لمحاربة ظاهرة التصحر وقطع الغابات في بلادها وأنشأت حركة الحزام الأخضر لتحاول الدفاع عن كوكب الأرض ضد الشركات الكبرى التي تخل بالتوازن البيئي وتهدد حياة الأجيال القادمة فأنهمت الكثيرين لزراعة ألاف الأشجار في دول إفريقيا على مدار الأعوام وكانت اول إفريقية تحصل على جائزة نوبل للسلام هذه القصة تعطي مثالا بسيطا لمعنى الحياة أن يكون هناك شيء تعيش لأجله غير مبال بتحقيقه أم لا مادم تتفعل ما عليك فما معنى ستجد تعارضا بين التعريفات المختلفة لمعنى الحياة حسب الحضارات والأزمنة والخلفية الثقافية والسبب هو أن معنى الحياة ليس واحدا عند كل البشر لذلك لا ينبغي أن أفرض عليك معنى محددا قد لا ينسك أو لا يوافق ثقافتك أو نمط حياتك فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس ما معنى الحياة، ولكن ما معنى حياتك أنت؟ يمكن أن نعرف معنى الحياة بأنه شعور الإنسان أن حياته متماسكة، وأنها مهمة، وأن لها هدفاً واتجاهاً عليها أن تسير فيه، أي أن معنى الحياة يتعلق بفهم الإنسان لحياته، وإحساسه بأهميتها وترابطها، وبأنه ينمو وله هدف، وأنه مرتبط بشيء أكبر منه، ليستخدم مواطن قوته وفضائله لتحقيقه هناك من يعتبر أن الدين هو ما يعطي معنى لحياته وهنالك من يرى أن عمله الذي يحبه يعطيه هذا المعنى وقد يكون المعنى في طلب العلم أو تربية الأبناء أو خدمة الوطن أو العمل الخيري أو التحلي بقيمة أخلاقية ما كل هذه الأهداف مرتبطة بأشياء أكبر من الشخص نفسه بل وبعضها أكبر وأعظم من أن يحققها انسان واحد كما كان إنقاذ الغابة أكبر من العصفور لا يشترط أن تتمتع بالبلاغة اللغوية كي تصيغ معنى حياتك في كلمات واضحة صريحة فحين يتسع المعنى تضيق العبارة يكفي أن تشعر بأن حياتك مهمة وأن لها معنى وأن لها معنى ما واتجاه تسير فيه لتحقيق شيء ما البحث عن معنى الحياة أتوقع أن يستوقفني صديق الآن ويقول هذا كلام جميل لكن كيف أجد معنى حياتي بعض الناس سيقولون لك إن معنى الحياء هو كذا وأن عليك أن تفعل كذا وكأن معنى الحياء شيء معلم يمكن تطبيقه على كل الناس أنت حالة خاصة فلا تجبر نفسك أن تكون نسخة لما يراد لك فمعنى كل شخص قد يكون مختلفا عن غيره فاصنع لحياتك المعنى الذي يتفق مع قلبك وعقلك وضميرك وطبيعة حياتك معنى الحياة ليس طريقا واحدا تسأل عنه الناس كي تجده بل هو طريق يمكن أن تصممه وتصنعه لنفسك لتسير فيه هناك عدة طرق يمكن من خلالها إيجاد معنى لحياتك واحد ارتبط بما هو أكبر منك من أهم المصادر التي تشعن أن لحياتنا معنى الدين والعلاقات الاجتماعية مع الناس فالدين يعطي تفسيرا لأحداث الحياة ويرسم أهدافا واضحة تعطي الحياة المعنى والهدف معنى الحياة شديد الارتباط ولا يمكن فصله عن المعنى الديني نصر حامد أبو زيد كما أن معنى الحياة مرتبط بوجود الآخرين في حياتنا قد يكون معنى الحياة عند شخص هو خدمة المجتمع الذي يعيش فيه أو تربية أطفاله أو إسعاد أسرته أو مساعدة الفقراء أو المحتجين وتخفيف معاناة البشر أو حتى الرغبة في المساهمة في صنع السلام فالإحساس بأننا مؤثرون في من حولنا يجعلنا نشعر بمعنى حياتنا كما أثبتت تجربة الطريقة التالية تجربة دعا أحد العلماء مجموعة من المشاركين ليحلوا بعض الاختبارات ثم طلب منهم أن يعودوا بعد يومين لاستكمال الباقي حين عادوا في المرة الثانية استقبل كل مشارك منهم بواحدة من الأسليب التالية انا أتذكرك لكن كنت هنا منذ يومين أو انا لا أتذكرك هل أتيت في المرة السابقة؟ أو يمكنك الانصراف لا أحد يريد أن يكمل التجربة معك وجدوا أن الذين اعتقدوا أنهم منسيون أو مرفضون انخفض تقديرهم لمعنى حياتهم في هذا اليوم هدث هذا لأن شعور الإنسان بقيمته مرتبطا بإحساسه بأن له وجودا وأنه مقبول وأن له تأثيرا طيبا في من حوله فالناس على الأقل يتذكرونه يسعى الإنسان لأن يكون محبوبا أن يساعد غيره ويؤثر في حياتهم لذلك فالعلاقات الاجتماعية تعطي معنى كبيرا لحياتنا وتزيد من سعادتنا يقال انك تموت مرتين مرة حين تتوقف عن التنفس ومرة حين يذكر أحدهم اسمك للمرة الأخيرة بانكسي اثنين تخيل المستقبل هذا التدريب يمكن أن يساعد في تعزيز معنى الحياة اجلس في مكان هادئ لا يزعجك فيه أحد تخيل نسك في المستقبل في ثلاث سيناريوهات واحد ماذا تتمنى أن تكون؟ 2- ماذا تتوقع أن تكون؟ 3- ماذا تخاف أن تكون؟ يمكنك أن تكتب الإجابات بالتفصيل فإجابتك لهذه الأسئلة والتفكير فيها تمكنك أن تستشعر الإجابة التي تريد لحياتك أن تسير فيه يمكن ممارسة هذه اللعبة بطرق أخرى تخيل معي الحياة بعد مئة سنة من الآن كيف تتمنى أن يكون العالم في هذا الوقت؟ كيف تتوقع أن يكون؟ وما تخشى أن يكون؟ فكر معي ما الذي يمكن أن تفعله في حياتك الآن ليصنع تأثيرا ولو كان ضائلا في صنع العالم الذي تتمنى معنى الحياة هو أن يشعر الإنسان أن حياته تسير في اتجاه وأنها ليست عشوائية عبثية وأن هناك هدفا من حياته عليه أن يساهم في تحقيقه مهما بدى صعبا أو مستحيلا ليشعر بالسعادة والرضى لأنه يقوم بما عليه فعله وهذه الطرق تساعد في رؤية هدف كبير تتطبق به أو اتجاه لحياتك عليك أن تسير فيه ليعطي لحياتك لي معنى أكتب وقرأ مذكراتك. يمكن البحث عن معنى الحياة بطريقة أخرى وهي تأمل حياتك لتفهم سياقها هناك فرع كامل في علم النفس اسمه العلاج بالسرد ويتلخص في أن طريقة رؤيتك لحكايتك يساعدني في ترتيب أفكارك وفهم نفسك والمعنى من حياتك وتطهيرك نفسيا فالطريقة التي تكتب بها قصة حياتك والأحداث التي تواجهها تؤثر في صحتك وسعادتك تجربة قام الباحثون بتقسيم المشاركين لعدة مجموعات وطلبوا منهم أن يكتبوا عن مشاكلهم لمدة عشرين دقيقة لكن بطرق مختلفة المجموعة الأولى طلبوا منهم أن يصفوا المآسي والصعاب التي تواجههم المجموعة الثانية طلبوا منهم أن يكتبوا ما استفادوه من المآسي والصعاب المجموعة الثالثة وطلبوا منهم أن يكتبوا عن الاثنين المآسي التي واجهتهم وما استفادوا منها ماذا تتوقع أن تكون النتيجة؟ أي مجموعة استفادت نفسيا أكثر؟ على غير المتوقع وجدوا أن المجموعة الثالثة الذين كتبوا المصاعب والاستفادة منها كانت أقل المجموعات استفادة من هذا التمرين في حين أظهر المشاركون في المجموعة الأولى المصاعب والثانية الاستفادة منها زيادة في مستوى سعادتهم بل وأثر هذا في صحتهم البدنية وقلت زياراتهم للطبيب لمدة ثلاثة شهور بعد التجربة ما معنى هذه النتيجة؟ من المهم أن يفهم الإنسان معنى الأحداث التي تحدث في حياته أن يكون المعنى في قصة حياته متماسكا ومتصقا وواضحا لا متناقدا أو متعارضا أفراد المجموعة الثالثة كانوا مشتتين وصف الصعاب يستدعي مشاعرا سلبية ويحفز الإنسان على لعبة دور الضحية الذي يفضفض كي يرتب أذكاره بينما الحديث عن الدروس المستفادة يستدعي مشاعر إيجابية ويحفز الإنسان على تولي زمام الأمور ولعب دور البطولة في حياته بينما هم كانوا مشتتين بين المعنائين فقد كان وقت التجربة محدودا لم يسمح لهم بالاندماج فيهما بصدق هنا يكتب الإنسان عن معاناة فإن هذا يجبره على أن يرتب أفكاره ليصبغ القصة بشكل منطقي يحتوي سياقا دراميا وشخصياتا وأحداث ويبدأ في تحويل المشكلة التي تضايقه من كونها مشاعر متضاربة وأفكار مشوشة إلى قصة متماسكة لها بداية وتسلسل ومعنى وهذا الأمر في حد ذاته يساعد الإنسان على فهم نفسه وما حدث له ليستطيع التعامل معه أما كتابة الأشياء الجيدة في الحياة كالدروس المستفادة فتجعلنا أكثر سعادة وتقديرا لحياتنا لأننا نركز على الإيجابيات فنتذكرها ويزداد انتباهنا لها الذي نستفيده من هذا؟ كتابة مذكراتك وخواطرك مفيد لانه يساعدك في ترتيب أفكارك وفهم سياق حياتك وصياغته في شكل قصة أو خواطر وهذا مفيد لفهم نفسك ومعنى حياتك. فهم الماضي بشكل افضل. تخيل انك وجدت مذكراتك اليوم ايام المدرسه الابتدائيه مثلا وهي احداث كانت رتيبه مملة في وقتها. الا تكون قراءتها الان شيئا ممتعا لا يقدر بثمن؟ ألم تعطيك صورة أكثر وضوحاً لحياتك وتطور أفكارك؟ مذكراتك هذه ستصبح ذكريات غالية بعد سنوات من الآن قد لا نلاحظ التقدم الذي أحرزناه في حياتنا لأننا نعتاده ونتكيف معه ويصبح شيئاً طبيعياً معتاداً غير مدركين أن ما نعيشه اليوم كان حلماً جميلا بالنسبة لنا في الماضي لكننا لا نلاحظ هذا لانشغالنا في تفاصيل الحياة كي نستطيع أن نلقي نظرة حقيقية على أفكارنا وأحلامنا في الماضي ليس هناك أفضل من المذكرات فالذاكرة مضللة وانتقائية أكثر من اللازم وكثيرا ما تخدعنا مثال ظلت سوها تفكر في مصطفى رغم مرور سنوات على فراقهما وكانت تقول لأصدقائها إنه كان الشاب المناسب لها وأن هذه الأيام لن تعود وفي يوم من الأيام كانت تبحث عن شيء ما في إيميلاتها القديمة فوجدت رسالة كانت قد أرسلتها لإحدى صديقاتها تشكو لها من علاقتها مع مصطفى حين قرأتها تذكرت أشياء كانت تتجاهلها فقد كانت تتذكر فقط اللحظات الجميلة لتعيش حلماً رومانسياً وتتناسى أحداثاً أخرى مهمة أدركت سهة أن العلاقات حين تنتهي فإن هذا يحدث لأسباب وجهة علينا أن نتذكرها دائما كي نستطيع الاستمرار في حياتنا كانت هناك مشاكل كثيرة ولم تكن هذه العلاقة مثالية كما كانت تقنع نفسها لتعيش وهما رومانسيا بل اكتشفت أنها كانت تعاني من مشاكل عديدة وقتها وهذه المشاكل انتهت بانتهاء هذه العلاقة هنا تكتب مذكراتك ستلاحظ أن ذاكرتك كثيرا ما تخدعك حين تتذكر ماضيك فالماضي ليس تعيسا كله ولا سعيدا كله وهو ما سيعطيك صورة أوضح لحياتك قراءة مذكراتك مفيدة لتلاحظ تسلسل حياتك وتطور أفكارك وأحلامك وطموحاتك وكذلك كتابة المذكرات تحدثنا في هذا الفصل عن اول مكونات السعادة الرضو عن الحياة في الفصل المقبل نكمل الحديث ونتكلم عن باقي المكونات المشاعر الإيجابية والسلبية كيف تصبح انسانا ملخص بعض العلماء يعتقدون أن السعادة تعبير عن رغبات حيوانية ويرى أخرون أنها تؤكد إنسانيتنا السعادة ليست هي اللذة او المشاعر الإيجابية فقط السعادة مفيدة للإنسان كي يكون أداؤه أفضل في الحياة السعادة يساوي الرضا زائد مشاعر إيجابية زائد مشاعر سلبية أقل وليس نعدامها الرضا عن أنفسنا يتحقق عن طريق الإنجاز تقدير ما لديك، تقدير نفسك، يعقد مقارنات صحيحة وأسلوب أنا كذا حين كذا معرفة معنى الحياة ارتبط بشيء أكبر منك تخيل المستقبل اكتب واقرأ مذكراتك الإنسانية والمشاعر لسبب ما ترتبط كلمة الإنسانية في أذهاننا بالمشاعر مثل التعاطف والحب والرحمة فهل المشاعر هي التي تجعل منا بشرا؟ الرأي الأول مشاعر العصر الحجري لاحظ داروين أن التعبير عن المشاعر شيء مشترك بين كائنات عديدة فالحيوانات تعبر عن مشاعر كالخوف والغضب والفرح وقال إن هذه المشاعر وسيلة مهمة للتواصل وتساعد الكائن على البقاء فالمشاعر هدفها تحذير الكائن الحي من الأخطار المحيطة به كي يتجنبها فالخوف من الوحش هو ما دعا للابتعاد عنه والغضب هو ما أعطاه التهور الكافي للاندماج في القتال والإشمئزاز هو ما يجعله يتجنب الأطعمة التي تصيبه بالمرض إلى آخره فالمشاعر السلبية تساعدنا في تجنب المخاطر وهو ما يحدث حتى يومنا هذا تجربة أحضر العلماء أشخاصا يشعرون بالقلق واجعلهم يشاهدون كلمات متتابعة بسرعة على الشاشة وطلبوا منهم أن يذكروا الكلمات التي لاحظوها فوجدوا أنهم استطاعوا ملاحظة الكلمات التي توحي بالخطر والتهديد أكثر من الكلمات الأخرى وهو ما يعني أن المشاعر السلبية تجعل الإنسان أكثر انتباها للمخاطر والتهديدات هذا ما جعل الإنسان البدائي الذي يشعر بالقلق يلاحظ المخاطر المحيط به أكثر من الذين لا يشعرون بمشاعر سلبية فنجى بحياته بينما أكلت الوحوش غير المنتبهين فأصبحت هذه المشاعر السلبية ميزة تطورية وصفة سائدة توارفتها الأجيال جذور يبدو أن المشاعر السلبية قديمة قدم البشرية ذاتها فهي قوية واضحة صريحة فجأة على عكس المشاعر الإيجابية فيمكننا بسهولة أن نحصل المشاعر السلبية ونفرق بينها بسهولة فالخوف يختلف تماما عن الحزن ويختلف تماما عن الغضب لكن الأمر ليس بهذه السهولة مع المشاعر الإيجابية فالمشاعر الإيجابية تشمل الفرح، السكينة، الأمل، والفخر، الإلهام، والخشوع، الامتنان، والاهتمام، الاستمتاع، والحب فهل تعتبر عزيز القارئ ان الاهتمام او الإلهام من المشاعر؟ هل الفرح يختلف عن الاستمتاع؟ هل تعتبر أن السخ هي شعور؟ تختلف المشاعر الإيجابية من شخص لآخر ومن ثقافة لأخرى فبعض اللغات فيها كلمات تصف شعورا لا يوجد في هضارة أخرى فالبوذيون مثلا يتكلمون عن الشعور بالسوخاء أي شعور الجيد الذي ينتبك حين تدرك حقيقة الوجود وفي اللغة الألمانية هناك الاحساس بالفاداناسا مكايت أي الإحساس بأنك وحيد وسط الغباء هل شعرت بهذه المشاعر من قبل؟ كثير من المشاعر المتنوعة تشكلت حديثاً عن طريق الحضارة وتنوع الثقافات لكن المشاعر البدائية كالغضب والاشمئزاز والخوف والحزن واضحة صريحة لا تقبل اللبس لأنها تضرب بجذورها في أعماقنا التطورية مثل المشاعر السلبية أقوى من المشاعر الإيجابية؟ فكر معي في الأمر قد يكون يومك جميلاً مشرقا مليئاً بالاحداث الإيجابية؟ لكن قد يفسده عليك موقف سربي يضايقك قد يكتب لك الأصدقاء على شبكة التواصل الاجتماعي تعليقات إيجابية لكن قد يفسدها عليك تعليق شخص يشتمك قد تسمع أخبارا جميلة لكن قد يفسدها عليك خبر سيء فهل يستطيع حدث إيجابي واحد أن يجعلك سعيدا في يوم ماليء بالأحداث السلبية؟ هناك كتب كثيرة عن كيفية الوصول للسعادة لكن هل توجد كتب جادة تعلمك كيفية الشعور بمشاعر سلبية؟ يبدو أن المشاعر السلبية أقوى من المشاعر الإيجابية لذلك يحتاج الإنسان لقدر أكبر من المشاعر الإيجابية كي يلغي تأثير شعور سلبي واحد ليس هذا فقط بل يقول أحد العلماء إن السعادة ليست من طبيعتنا أصلا بل هي شيء شاذ ونادر لدرجة أنه يقترح إدراجها ضمن قوائم الأمراض النفسية التي تحتاج لعلاج. كل لعلاج يقول فريق من العلماء ان كل المشاعر مفيدة في مواقف معينة في عصر الحديث سواء كانت سلبية أو إيجابية بالإضافة لفوائل السعادة التي تحدثنا عنها في الفصل السابق المشاعر الإيجابية مهمة لتحسين أداء الموظفين وتخلق جواً مفيدا في بيئة العمل يزيد من العمل الجماعي والإنجاز كما تجعل الإنسان أكثر إبداعاً في حل المشاكل التي تواجهه فهل تريد أن تجرب؟ تجربة كيف يمكن أن تثبت شمع على الحائط وتشعلها دون أن تتساقط قطرات الشمع على الأرض وليس معك إلا علبة كبريت وبعض النسامير؟ سأل أحد العلماء هذا السؤال لمجموعة من الناس وعطى بعضهم قبل التجربة كيسا من الحلوى أو جعلهم يشاهدون مقطع فيديو كوميدي ليثير فيهم مشاعر إيجابية فوجد ان الذين يشعرون بمشاعر إيجابية يجابوا على هذه الفزورة بشكل أسرع من الذين يشعرون بمشاعر سلبية ويستنتج من هذه التجربة وغيرها أن المشاعر الإيجابية تجعل الإنسان أكثر إبداعا في حل المشكلات والحل بالمناسبة هو أن تثبت ألبة الكابريت بمسمار على الحائض لتصنع رفاً ثم تضع عليه الشمعة فوائد المشاعر الإيجابية ليست نفسية فقط بل تنعكس على الصحة الجسدية تجربة احضر العلماء أكثر من 300 متطوى في صحة جيدة وأصابوهم بفيروس الإنفلوانزا الهدف من هذه التجربة الشريرة هو معرفة تأثير المشاعر على عمل جهاز المناعة فوجدوا أن الذين يشعرون بمشاعر إيجابية كانت مناعتهم أقوى وقلت أعراض الإنفلوانز عندهم المشاعر الإيجابية مفيدة للصحة عموما فحس الدعابة مثلا يساعد في تحسين المناعة ومقاومة الأمراض كما أن المشاعر السلبية لها فوائد هي الأخرى المشاعر السلبية تساعد الإنسان على التركيز في التفاصيل ونقص المشاعر الإيجابية يساعد على إتقان أنواع محددة من الأعمال التي تحتاج إلى تركيز في التفاصيل الدقيقة كالجراحة وأصلاح الآلات المعقدة فمن المفيد في هذه المهن أن تكون جادا أثناء الانهماك في العمل لا مازحا أو ضحكا المشاعر السلبية مفيدة في سياقات محددة فحين تعد لمشروع أو تخطط لأمر ما من المفيد أن تكون متفائلا أكثر من اللازم ولا تتجاهل المخاطر المحتملة فالشخص المتشائم تكون قراراته أكثر عقلانية وبعيدة عن المجزفة والمخاطرة لذلك قد تكون خططه أكثر إحكاما وإتخذ الاحتياطات اللازمة توخياً للحضر فالمشاعر السلبية تجعل الإنسان أكثر انتباهاً للمخاطر نسبة السعادة. حسناً، إذا كانت المشاعر الإيجابية مفيدة وكذلك السلبية فما هي النسبة بين المشاعر الإيجابية والسلبية التي يجب أن نشعر بها كي نكون سعداء؟ ما عدد المشاعر السلبية والإيجابية التي ينبغي أن يشعر بها الإنسان السعيد؟ راح العلماء يبحثون في هذا الأمر ورحوا يحصدون عدد المرات التي يشعر فيها الإنسان ويعبر عن مشاعر إيجابية أو سلبية وقاموا بحساب النسبة التي تميز الأشخاص السعادة في حياتهم فوجدوا أن نسبة السعادة هي ثلاثة إلى واحد أي أن ثلاث مشاعر إيجابية على الأقل مقابل كل شعور سلبي واحد وجدوا أن هذه النسبة تميز الأشخاص السعادة وكذلك تميز فرق العمل في الشركات الناجحة أيضا ففي حوارات أعضاء الفريق يكون عدد عبارات الإطراء والتشجيع الإيجابية أكثر بثلاث مرات على الأقل من العبارات السلبية التي تحتوي نقدا او خلافا نراحظ في هذه النسبة أن المشاعر السلبية لم تنتهي تماما فالمشاعر السلبية مفيدة لدرجة أن العلماء اقترحوا أن تزيد هذه النسبة في حياة الإنسان عن 12 إلى 1 تقريبا لأن بعض الأنواع السلبية مفيدة لحياتنا فليس المطلوب الغاء المشاعر السلبية تماما بل المطلوب تقليلها والتعافي منها سريعا كيف نفعل هذا؟ في الجزء المقبل من الفصل نبدأ الحديث عن الأسليب والتقنيات التي يمكن استخدامها كي تساعدنا في تنظيم مشاعرنا فغلق الكتاب لتعود له لاحقا أو خذ استراحة قصيرة لأن الحديث المقبل يطول إدارة المشاعر هناك نوع من الذكاء يسمى الذكاء العطفي وجد أن الذين يتمتعون به يكونون أنجح دراسيا ومن مكونات هذا الذكاء القدر على فهم الإنسان لمشاعره والتعامل معها وهذا الذكاء من الممكن تعلمه وتطوير مهارته قدمت منذ سنوات برنامجا تدريبيا أسميته نظام التحكم في المشاعر ويشمل العديد من مهارات إدارة المشاعر وهو ما أقدمه هنا مختصرا ومنقحا تتكون هذه التقنية من ثلاث خطوات 1- تعلم الدرس ادرك سبب الشعور السلبي للتعامل معه 2- حدد الشعور المطلوب ما تريد الشعور به في هذا الموقف 3- نظام المعالجة استقبال ترجم فعل كي أوضح ما اقصد تعالوا نتعرف على كل خطوة من هذه الخطوات 1- تعلم الدرس ماذا لو عاش انسان بدون مشاعر؟ حين تلف الجزء المسؤول عن المشاعر في مخ أحد الأشخاص وجد العلماء أنه أصبح يعاني من شيء غير متوقع وهو انعدام القدر على اتخاذ قرارات عقلانية السبب هو أن المشاعر ليست شيئا معاكسا لعملية التفكير المنطقي بل هي جزء مهم منها فهي تحاول إرشادنا لما يعتقد العقل الباطن أنه صوبة فنميلوا لاتخاذ القرار الذي يعطينا الاحساس الصحيح العقل الباطن يجعلك تقلق كي تتخذ الحذر او تتضايق فلا تكرر الخطأ لو كنت لا تشعر بأي مشاعر سلبية على الاطلاق سيؤثر هذا على حياتك كثيرا فلن تبالي برؤسوب في الانتحان ولا بخسارة أموالك في صفقة فالمشاعر السلبية تشبه جهاز انذار بدائي ينطلق ليخبرك بأن هناك شيئا ما خطأ لذلك حين تشعر بشعور سلبي اسأل نفسك ما هو الدرس الذي يحاول إخبارك به تعلم هذا الدرس جيدا إذا وجد كي تسعى لحل المشكلة أو تغير السلوك الذي تسبب في هذا الشعور أي أن تستخدم الشعور السلبي كدافع للتحرك والقيام بشيء يحل المشكلة التي تعاني منها حدد الشعور المطلوب في كثير من الأحيان لا يكون هناك درس نتعلمه من الشعور السلبي مجرد انذار كاذب السبب يقول علماء النفس التطوري هو أن المشاعر مصممة للحياة في عصر قديم لذلك لا تعمل بنفس الكفاءة في العصر الحديث مثال هنا ذهب سالم لحضور مقابلة وظيفية نصيرية شعر بالخوف وأفرز جسده الأدريناني فزادت ضربة قلبه وتصارعت أنفاسه لتزيد ارتباكه وزاد عرقه فاتل قميصه وبدأ في البحث عن مناديل ليمسح وجهه بل ووقف شعر يده من كثرة الخوف وقشعر بدنه فلماذا حدثت هذه الأشياء؟ هذه الأشياء كانت مفيدة لرجل الكهف البدائي حين شعر بالخوف لرؤية الوحش زادت نسبة الأدرمانين لتزيد ضربات قلبه لضخ الدم للعضلات استعدادا لمجهود بدني عنيف الهجوم أو الهروب وتصارعت أنفاسه امداد العضلات بالأكسوجين وتسريع إخراج ثاني أكسيد الكربون وزاد العرق لتبريد الجسم من السخون الناتجة عن المجهود المتوقع وانقبضت عضلات الشعر وقوف الشعر في الحيوانات يساعد في نفس الجسم لإيحاء بحجم أكبر لإخافة الخصم حدثت نفس التغيرات لسالم حين ذهب للمقابلة الشخصية رغم أن هذا الخطر لا يحتاج مجهودا عضليا كالهجوم أو الهروب لدرئه فما يحتاجه سالم الآن هو العكس تماما برودة أعصاب وتركيز أي أن هذه الاستجابة لا تتناسب مع طبيعة الموقف وهنا يجب التدخل لإسكاة هذه المشاعر في كثير من الأحيان تعوقنا المشاعر من الحياة بشكل جيد فالحزن الشديد قد يعوق الإنسان عن ممارسة حياته والغضب المستمر قد يفسد العلاقات المقربة حالة الغضب العارم أو الهلع والخوف كانت مفيدة في مواجهة خطر بدائيا تمي لعصور صحيقة حيث تهجم بلا هوادة أو تهرب دون تفكير أما اليوم فيجب أن نهدئ أنفسنا حين نواجه موقفا صعبا لنتعامل معه باستجابة أكثر تحضرا اختيار في كثير من الأحيان يكون سبب شعورنا بالمشاعر السلبية هو أننا قررنا ذلك فكثير من الناس عندهم قناعات وأفكار متجدرة تعوقهم عن إدارة مشاعرهم بشكل جيد مثال قد يقول المرء لنفسه يجب أن أشعر بالغضب لأن هذا مقياس رجولتي يجب أن لا أستمتع بالحياة لأن هذا يتعارض مع حزني على وفاة والدتي يجب أن أشعر بالحزن والتعاسى في الغربة لأن هذا دليل حبي لبلدي يجب أن أشعر بالتوتر والضغط حين تواجهني المشكلة كي أشعر بالمشكلة يجب أن أكتب طويلا لأنني فقدت حبيبتي لأن هذا يعني أنني حساس إن تنظم مشاعرك تخلص من هذا اليجب فهذه مجرد قواعد وضعتها أنت لنفسك وليس بالضرورة أفضل القواعد الممكنة من قال إن الرجل الحقيقي يجب أن يكون عصبيا غاضبا؟ الرجل الحقيقي هو العاقد الذي يستطيع التحكم في انفعالته كي يتخذ قرارا صحيحا ومن قال إن الاستسلام للمشاعر دليل على إنسانيتنا التحكم في المشاعر والأهواء والغرائز هو الحقيقي على أننا بشرا ليس حيوانات استبدل التفكير السلبي بآخر إيجابي كي تستطيع التحكم في مشاعرك مثال يستطيع طلبة الطب أن يتمسكوا أمام المشاهد الصعبة لمجرد أنه مؤمنون أن الطبيب الحقيقي يجب أن يكون متماسكا ومحترفا ومحايدا أي أنهم حدادوا الشعور الذي يريدون شعور به مسبقا قبل أن يتعاملوا مع المرضى دون أن يعلمهم أحد مهارات التحكم في المشاعر إذا نشبت مشاجرة بينك وبين شخص ما هل تعتقد أنه يجب أن تترك لتهورك العنان وتلقنه درسا؟ أم يجب أن تكون هادئا كي يكون مظهرك متحضرا محترما وتركز في حل المشكلة؟ إذا لم توفق في علاقة عاطفية، هل تعتقد أنه يجب أن تعيش باقي عمرك باكياً على أطلال الحب الذي ضعه؟ أم تعتقد أنك يجب أن تمضي بحياتك قدماً وتكون سعيداً وتسعى من أجل ذلك؟ إذا تصرف على هذا الأساس ولا تترك الموقف يجرك لتصرف عشوائي يعود عليك بمشاعر لا تريدها، فيكبر الموضوع ويزداد تعقيداً، ببساطة قرر الشعور الذي تريد الشعور به ثلاثة نظام المعالجة هنا سنبدأ التعامل مع المشاعر بشكل أقرب تعالى نفترض أن المشاعر تنشأ خلال ثلاث خطوات استقبال، ترجمة، فعل نستقبل الموقف السلبي يفهمه العقل تتصرف بالطريقة المناسبة تخيل أن حبيبتك تركتك فشعرت بالحزن حدث هذا الشعور بسبب هذه الخطوات الثلاثة اولا استقبال المؤثرة تقرأ رسالتها، ترها وهي تبتعد، تتذكر كلامها إلى آخره 2- يترجم المخ هذا المؤثر، تفسر الموقف بأن خبك ضع، لن تجد من يحبك أنك شخص سيء إلى آخره 3- ترد بفعل مناسب، تبكي، تنعزل، تحاول استرضاءها إلى آخره لذلك، لو أردت التحكم في مشاعرك السلبية، فيمكن التدخل في هذه الخطوات وتغييرها لتحصل على شعور مختلف دعونا نرى كيف ألف الاستقبال تخيل أن هناك طبق استقبال يخرج من رأسك الآن اسمه رادار الإدراك مهمته هو أن يستقبل المعلومات من العالم الخارجي ويوصلها للعقل لكنه لا يستطيع استقبال كل هذه المعلومات في نفس الوقت كما لا يستطيع طبق الاستقبال الدش استقبال كل القنوات في نفس الوقت لذلك سيقوم الرادار بالتركيز على القناة التي يعتقد أنها مهمة فقط ويهمل باقي القنات لذلك لا نستطيع التركيز في كل الأمور في نفس الوقت تجربة أجريت هذه التجربة الطريفة في جامعة هارفرد يدخل المشار غرفة بها موظف يأخذ منه استمارة ليملأ بياناتها ثم يعيدها له ليتوجه للمشاركة في التجربة الخدعة هنا هي بعد أن ينتهي المشارك من ملء الاستمارة يعطيها للموظف فينحن الموظف أسفل المكتب وكانه يحضر استمارة أخرى ويخرج بدلا منه موظف آخر مختلف في الشكل ولون الشعر وحتى لون القميص كي يناول المتطوع الاستمارة ويصف له أين يذهب بعد ذلك السؤال هو هل سيلاحظ المتطوع أن الموظف قد تغير؟ تكشف هذه التجربة أن 75% من المشاركين لم يلاحظوا أن الشخص قد تغير السبب هو أذهانهم كانت مجغولة في التفكير في التجربة التي هم مقبلون عليها أو في التركيز في الاستمارة لذلك لم ينتبه أحد إلى أن الموظف قد تغير كان رادار الإدراك مضبوطا على شيء آخر وهو ما يحدث في حياتك أنت شخصيا لو سمعت ثلاثة يتحدثون في نفس الوقت لن تستطيع أن تفهم كل ما يقولون في نفس الوقت بل ستركز مع واحد كي تفهمه وتهمه وتهمل البقين أثناء قراءتك لهذا الكتاب تتجهل أي أصوات حولك كما أنك منهمك في القراءة لدرجة أنك لم تلاحظ مثلا أن رقم الصفحة السابقة غير موجود رادار الإدراك. المشاعر السلبية تجعل رادار الإدراك يركز على التقاط المزيد من السلبيات فالشخص الحزين سيرى كل ما حوله مثيرا للحزن ولا يرى غير هذا أي أن التعاسى تجلب المزيد من التعاسى لو لم يتدخل الإنسان لو أردت إدارة مشاعرك فكسر هذه الحلقة واضبط رادار الإدراك لارتقاط ما يثير فيك الشعور الذي تحدده لو أردت أن تكون متفائلاً اضبط رادار الإدراك لارتقاط ما يدعو للتفاول لو أردت الخروج من حالة الحزن اضبط رادار الإدراك لملاحظة ما يدعو للفرحة والسعادة لعبة اكتب يومياً لمدة اسبوع ثلاث أشياء إيجابية رأيتها خلال يومك واذكر سبب حدوثها او اكتبها في مذكراتك او في صفحتك على الفيسبوك او احكيها لشخص مقرب او حتى اذكرها بصوت عالم فمن يفعل ذلك تزد مشاعره الايجابية ويصبح اكثر سعادة بما بعد هذا التدريب لمدة 6 اشهر والسبب هو انه قام بتركيز رادار ادراكه على التقاط الايجابية نظر سجينان عبر قطبانة رأى احدهم الطين ورأى الاخر النجوم ديل ركز في الإيجابيات والجوانب المشرقة من الأمور ركز في ما لديك أكثر مما ليس لديك فنحن لا نرى إلا ما ضبطنا رادارنا الإدراكي باستقباله الترجمة في الخطوة السابقة تحدثنا عن تجاهل احداث معينة والتركيز على احداث أخرى في هذه الخطوة نتعرف على الطريق التي نفهم بها الموقف الذي نلكز فيه قصة الجنية حين تخرجت من كلية طب الأسنان كان يجب أن أعمل لمدة عام في أحد المستشفيات الحكومية سنة الامتياز وكان نصيبي هو مستشفى يقع في منطقة شعبية كان المرضى من البسطة لذلك كان هذا العمل في هذا المكان محببا مليئا بالمفارقة خذ عندك مثلا جاءني مريض وكان يريد خلع أحد دروسه استغرق العمل بعض الوقت والجهد وحين انتهيت ابتسم الرجل في امتنان ووضع يده في جيبه واخرج منه جنيها وضعه في جيب البطل خاص بي وهو يقول سلمت يدك كل سنة وانت طيب يا دكتور ضحكت وقلت له ما هذا يا حج هذا من أجلك يا باشا كل سنة وانت طيب هذا يعطيني ما اعتبره إكرامية لأن أدائي راق له فيما يبدو بالطبع ضحكت ولم أخذ شيئا ولكن لازلت أذكر هذا الموقف الطريق في يوم من الأيام اتصل بي أحد أصدقاء القدامى من كلية الطب كنت سعيدا بمكالمته رحنا نتحدث طويلا عن الاخبار وإن وصل كل منا في رحلة الحياة قال إن الحياة قاسية حقا إن الأوضاع صعبة إلى أقصى حد قال إن الحياة غيرت عما كانت عليه في الماضي قال حدث موقف مؤلم جدا لا أستطيع أن أنساه ولم أحكيه لأحد من قبل يا شريف في يوم من الأيام جاءني طفل يشكو من كسر في ساقه فقمت باللازم وجبستها له وقبل أن ينصرف نظر لي وقال كل سنة أنت طيبة دكتور ووضع جنيها في جيبي تخيل الإهانة لهذه الدرجة وصل الحال بالأطباء قالها في حزن جديد فهل الجنيه مضحك أم محزن؟ الإجابات توقف على طريقة تفكيرك مثال هنا كنت أؤدي العمر ذهبت لمحل بقالة واشتريت علبة حليب وحين عدت للفندق وشربت منها وجئت أن الحليب طعمه حامض وقوامه لازج عدت للرجل غاضبا وقلت له إن الحليب فاسد لكنه قال لي حين نظر إلى العبوة إن هذا لبن رائب حدث سوء تفاهم لأننا في مصر نسمي الحليب لبن بينما في الخليج كلمة لبن تعني الحليب الرائب شاربت من نفس العلبة التي أصبتني بالتقزز منذ قديم ووجدته أنه حليب رائب ممتاز فعلا هذه الترجمة يمكنها أن تحدد الشعور الذي سنشعر به بل ويمكنها أيضا أن تتحكم في شدة الألم الجسدي هل تريد أن تجرب؟ لعبة للكبار فقط لا تدع أحد يراك لأنه لن يستوعب هذا المنظر الغريب وأنت وحدك في الغرفة أقرص برفق شفتك السفلة مستخدما أظافرك ولا تغير هذا الوضع واحد أغمض عينيك واسترخي تماما ركز في هذا الموقف واستشعر مدى الألم الطفيف الذي تشعر به استشعر هذا الشعور بالضبط كما هو قدر شدة الألم برقم من 1 إلى 10 افتح عينيك اخرج من هذه الحالة ثم اغمض عينيك مرة اخرى اثنين تخيل انك جالس على شاطئ البحر ومعك صديق يصطاد السمك بالسنارة يخرج صديقك الخطاف الذي يستخدم في الصيب ويضع فيه الطعم ثم يطوح بالخيط في الهواء استعدادا لرميه في الماء في اثناء رميه للخيط يغرس الخطاف في شفتك السفلة رغما عنه يذهب الخطاف فتنجذب شفتك السفلة معها والدماء تنهمر منها لاحظ الألم الذي تشعر به في شفتك السفلة الآن قدر شدة الألم برقم من 1 إلى 10 افتح عينيك وخرج من هذه الحالة وترك شفتك السفلة فكر في أي شيء آخر او اذهب لشرب كوب من العصير ثم عد لنفس الوضع وقرز شفتك السفلة واغمض عينيك مرة أخرى ثلاثة. تخيل أنك في موقف رومانسي مع شريك حياتك تخيل أنك جالس معه في مكان رومانسي هادئ على أضواء الشموع تخيل أن الموسيقى الحالي تنبعث من مكان ما لتطوي جواً ساحراً على المكان تخيل أنه يقترب منك ويقبلك في حرارة ما الذي تشعر به في شفتك السفلة الآن؟ قدر شدة الألم برقم من واحد إلى عشر هل تشعر بالألم أساساً؟ غير الترجمة تغير الشعور في كل مرة كنت تمسك بشفتك السفلة بنفس الطريقة لكن اختلفت شدة الألم تبقى للترجمة التي أعطيتها لك فالطريقة التي نفكر بها في الألم تؤثر في درجة تحملنا له وجد العلماء في تجربه حديثة أن الإنسان لو أقنع نفسه أن شعور القلق الذي يشعر به ما هو إلا شعور بالإثارة والمغامرة لاستطاع تقبله ببساطة ولا تحول الأمر لشعور أكثر إيجابية رغم أنه نفس الشعور أي أن الطريقة التي نترجم بها مشاعرنا تؤثر في حالتنا النفسية إعادة الترجمة التي نتحدث عنها هي أن أنظر للحدث السلبي لكن بطريقة إيجابية كأن تعتبر المصاعب تحديات أو فرصا للتعلم أو مغامرة مسلية أو تحديا تريد اجتيازه أو تجربة شيقة أو أنها دليل قوة تحملك وأنك تستحق نجاح وجد العلماء أن إعادة الترجمة تفيد الإنسان في كثير من جوانب حياته فهي مفيدة في تخطي الصدمات النفسية بشكل أكثر إيجابية وتقلل المشاعر السلبية في الحياة بل وتقلل من أعراض الاتئاب أيضا كما وجدوا أن هذا الأسلوب مفيد في العلاقات الزوجية لأن اعتبار المصاعب فرصا لتقوية العلاقة والتماس العذري وافتراض حسن النية في الطرف الآخر أشياء تخفف من وطأة المشاكل وتقوّل علاقة حين يحدث لنا أي موقف في الحياة فإن العقل يحاول استيعاب الموقف وتحديد سببه ومعنى وهو ما يحدد الشعور الناتج فحدد السبب والمعنى الذي يصل بك إلى الشعور الذي تريده في البداية لم أفهم صوتا من الأصوات المتداخلة الموجودة حوله إلا أنني فهمت منه بصعوبة أنه في رحلة مع الأصدقاء يلعبون حرب الألوان ويقذفون بها بعضهم البعض وقال لي ذهبت لهذه الرحلة كي يرفها عن نفسي وأنسى الموضوع الحمد لله كل شيء وكان صوته سعيدا جدا لي صديق آخر غسب في إحدى السنوات ذهبت له مع أصدقائك أن يروح عنه قليلا فرد علينا قائلا شكرا يا جماعة لكني لا أريد أن أخرج أفضل أن أغتلي بنفسي وكان صوته هزينا جدا عدم الاهتمام بنفسك وعدم مقابلة الناس وعدم الانخراط في أي نشاط ترفيهي واعتزال الحياة هي تقص الاكتئاب فاحظر من الافراط فيها إذا أردت أن تخرج من هذا الشعور بل مارس كل ما هو عكسها معظم الصعداء أشخاص اجتماعيون لأن ناسا يمثلون دعما نفسيا مهما ويعطوننا الشعور بأن هناك من يهتمه بنا في الحياة حتى لو كنت انطوائيا ستجد أن أدمر اللحظات في حياتك كنت فيها مع أناس آخرين حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كلما زاد عدد أصدقائك على الفيسبوك كانت درجة سعادتك أكبر بشرط أن تعرفهم وتتواصل معهم بشكل شخصي إلا أن العلاقات في العالم الحقيقي لها تأثير أكبر ببساطة تصرف كشخص سعيد منطلق يحب الحياة والناس مارس التأمل والاسترخاء الشخص المتوتر غالبا ما تكون أنفاسه متسارعة ورأسه مزدحما بأفكار سلبية بينما الشخص الهادئ يتنفس بعمق وهدوء وذهنه صافي كنهر نقي لذلك وجد العلماء أن ممارسة التأمل والاسترخاء لها أهمية كبيرة لتقليل المشاعر السلبية لعبة يمارس مداربي تأمل أساليب إيحائية كثيرة لتقليل التوتر منها أغمض عينيك وتنفس بعمق وبط هذ شهيقا عميقا وتخيل أن الهواء الداخل يخسل قلبك من الهموم والسلبيات احبس قليلا في صدرك ثم أخرج الهواء من فمك ببط طارضا كل المشاعر السلبية كرر هذا ببطء واسترخاء وستلاحظ أنك أصبحت أكثر هدوءا وستشعر أن قلبك قد أصبح أكثر نقاءا طبعا الموضوع رمزي ويعتمد على الاسترخاء والإيحاء وعموما هناك مئات الدراسات العلمية التي تناولت التأمل بأنواعه وفوائده النفسية العديدة ومنها تقليل المشاعر السلبية كالتوتر والجديد هو أنهم اخترعوا أجهزة حديثة لتساعد على هذا تجربة هناك جهاز مصمم ليبدو كعلبة كمبيوتر مسلية توصله بالكمبيوتر وتضع مشبكا للاستشعار وتنظر إلى الشاشة لترى من منطاضا راسيا على الأرض كل ما عليك فعله هو أن تجعل المنطاض يطير بقوة ذهنك فقط البلون لن يطير إلا لو أصبحت مسترخياً مشبك والتقط مشبك مشبك الاستشعار هذا فكلما استرخيت أكثر سيحلق البلون أعلى وبالممارسة المستمرة لهذه اللعبة يفترض أن تستطيع استدعاء حالة الاسترخاء هذه بمجرد تخيل البلون في ذهنك وهو يطير وجد العلماء أن ممارسة هذه اللعبة لمدة أربعة أسابيع يساعد بقدر الماء على خفض التوتر الفكرة هنا هي أن تسترخي بطريقتك مارس التأمل او اليوغا أو شاهد منظرا طبيعيا أو حتى انظر من الشباك وتأمل الحياة المهم أن تصفي ذهنك من حين لآخر ب التشتد. لا تفكر في دب أبيض حاول أن تفعل هذا وستجد أن التفكير في الدب الأبيض يلح عليك في ذهنك السبب هو أن كتم الأفكار قد لا يجدي لو جاءتك فكرة سلبية ملحة وحاولت كتمها ستجد أنها تراود ذهنك كما فعل الضب الأبيض فما الحل إذن؟ وجد العلماء أن تشتيت أفكارك في شيء آخر يساعد في إبعادك عن الفكرة السلبية هذه الطريقة تعتمد على تعتمد على قطع وقف تضفق الأفكار السلبية حين نواجه موقفا نعجز عن التعامل معه أو إعادة ترجمته كل منا تناسبه طريقة مختلفة للتشديد أحدنا يحب سماع أونيا ماء كي تهدأ عصابه وأحدنا يفيده أن يخرج للتمشية قليلا أو أن يغسل الصحون أو أن يمارس هوايته أو يقابل الناس أو يقرأ كتابا أو يصلي ويستغرق في العبادة لا يوجد قاعدة هنا المهم أن تقاطع تسلسل الأفكار بسلوك وأفكار أخرى ينشغل ذهنك بها إذا غضبت فإن كنت قائما فقعد وإن كنت قاعدا فاتكئ وإن كنت متكئا فاتضجع إذا غضب أحدكم فليتوضى حديث غير وضعك الجسدي أو قم بنشاط ما لا علاقة له بالموقف السلبي المهم أن تشتت تركيزك على الموقف وتخرج من هذه الحالة الذهنية مثال فقد حازم أطفاله الثلاثة في حادث أليم وجئت أنه ذهب للعمل بعدها بفترة قصيرة ورأيته بنفسي وهو ينهمك في عمله بإخلاص وتركيز شديدين ما كان يفعله هو أنه يشغي ذهنه مؤقتا في شيء آخر كي لا يستسلم للإكتئاب فالجلس وحيدا واشترار الأفكار المحزنة سيزيد الأمر سوءا إن تغضب مثلا اقرص نفسك او عد من واحدة أو عد من واحدة لعشر بالمقلوب أو قل لنفسك انك ستكمل الشجار لكن بعد الوضوء أو بعد خمس دقائق بالضبط أو بعد إلقاء نظرا على ملخص نظام التحكم في المشاعر في هذا الفصل لتختار الخطوة المناسبة للموقف وستجد أن جزءا كبيرا من غضبك قد قل كثيرا بمجرد التركيز في نشاط مختلف ببساطة افعل شيئا آخر أو أي شيء يشغل ذهنك حين يكون هذا هو الحل المناسب يقول البعض أن أفضل طريقة للتعامل مع المشاعر السلبية هي التنفيس عنها بأي طريقة لكن علماء اليوم وجدوا أن هذه ليست الطريقة المثلة في كل الأوقات ينصح البعض الشخص الغاضب أن يضرب أو يكسر شيئا ما كي يستريه لكن العلماء وجدوا في التجارب أن التنفيس عن الغضب لا يقضي على الغضب بل قد يزيده ويشجع الإنسان على العنف حين يكون غاضبا التنفيس عن الغضب بهذه الطريقة قد يكون مريحا على المدى القصير لكنه لا يصلح كأسلوب حياء ينصح البعض الشخص الحزين أن يبكي ليخرج ما في صدره لكن العلماء وجدوا أن القول بأن البكاء يريح ليس قاعدة يمكن تعميمها على كل الأشخاص فالبكاء قد يزيد اضطراب المشاعر كما قد يضع في المناعة فالأمر يختلف من شخص لآخر ومن موقف لآخر لدرجة أن أحد العلماء يرجع أن سبب الراحة التي قد تصاحب البكاء هو الفتفضى وتعاطف الناس ودعمهم للباكي أي أنه سبب غير البكاء نفسه البكاء يريح بعض الناس في بعض المواقف على المدى القصير لكن هذه ليست قاعدة صالحة لكل الناس طوال الوقت فمن عمل؟ الطريقة المقترحة هي أن تمارس التنفيذ الإيجابي أي أن تدع مشاعرك تخرج لكن في سياق إيجابي مفيد مثال لو أردت إخراج مشاعر سلبية يمكن أن تمارس الرياضة وتخرج داقتك فيها فقد وجد العلماء أن الممارسة المنتظمة للرياضة على المدى الطويل أقوى تأثيرا من الأدوية المضادة للاكتئاب أخرج مشاعرك هذه في قصيدة في مذكرات في لوحة تشكيلية أو قصة قصيرة لأن هذا يساعد في تقليل المشاعر السلبية فكثير من الأدباء والفنانين يعتبرون إبداعهم جزءا من عملية التنفيس والتطهير النفسي وكاتب هذه السطور ليس استثناء لو أردت البكاء فعل هذا لكن وأنت تصلي وتتضرع إلى الله مثلا الفكرة هي أن تنفس عن مشاعرك السلبية ان أرد لكن بشكل إيجابي يعود عليك بالنفع هذه هي الأسليب المقترحة لإدارة المشاعر يمكنك التدرب عليها بالعودة لجدول النظام التحكم في المشاعر حين يواجهك موقف سلبي لاختيار الخطط المناسبة للتعامل مع هذا الموقف كيف تصبح إنسانا؟ ملخص. المشاعر الإيجابية مفيدة وكذلك المشاعر السلبية المشاعر السلبية أقوى من المشاعر الإيجابية ونسبة السعادة هي من 3 إلى 1 على الأقل لتزيد المشاعر الإيجابية وتقلل السلبية يمكن ممارسة تقنيات نظام التحكم في المشاعر 1- تعلم الدرس، أي إدراك سبب الشعور السلبي للتعامل معه بحل المشكلة التي تضيق 2- حدد الشعور المطلوب، أي تحديد ما ينبغي لك الشعور به في هذا الموقف 3- نظام المعالجة، التركيز، الترجمة، الفعل التركيز في الأشياء الإيجابية لضبط رادار الإدراك على الإيجابيات، تتجمت الموقف بشكل مختلف للحصول على شغل مختلف الفعل المناسب تصرف كشخص سعيد التأمل والاسترخاء التشتيت التنفيذ الإيجابي الخاتمة السمكة قررت في عيد زواجي السابق أن أسافر مع زوجتي لمكان بعيد لممارسة رياضة الغوص سمعت كثيرا عن هذا المكان الساحر لذلك ماء وصلنا حتى ارتدينا نظارات الغوص ونزلنا الماء لمشاهدة الشعب المرجانية والأسماك كان المشهد جميلا والماء رائقا ممتدا للأفق لم يكن هناك أحد على امتداد البصر واندمجت في مشاهدة الطبيعة الساحرة تحت سطح البحر وسرحت في تفاصيل ما أراه مفرغا بالي من أي شيء آخر كان الهدوء ساحرا فلا صوت إلا صوت الطبيعة البكر استمرت هذه الحالة الحالمة حتى التفت في الاتجاه الآخر فرأيته فعلى بعد بضعة أمتار كان هناك قرش ضخم وقف في هدوء يرمقني بنظرة جانبية باردة صدف أسلافنا مواقف كثيرة كهذه حتما مواجهين قوى الطبيعة التي لا ترحم ومن نجو مرروا الصفات الوراثية التي ساعدتهم على نجاح عبر العصور لأحفادهم تلك الجينات التي استيقظت والضرمت بداخلي في تلك اللحظة كانت المرة الأولى في حياة التي أواجه خطرا طبيعيا وحشيا لا له بالعصر الحديث وأول مرة يكون رد فعلي على هذا النحو اللائراتي ما زال المشهد يثير في جسد قشعريرا القرش بشكله الإنسيابي وزعنفته المميزة بخياشيمه الجانبية ونظرته القاتمة وفمه الصارم المنفرج قليلا لسبب ما كان الموقف يستثير أعمق الغرائز البدائية الفجة تجذرا في نفسي غريزة البقاء اذ الدنيا من حمري وأصبح غاية المراد ومعنى الوجود هو الخروج من الماء بأسرع وقت ممكن فالحياة لم تكن في هذه اللحظة إلا محيطا وسمكة, وسمكة قرش وسل ما نجا تلاشت هويتي وكل شيء أعرفه عني وصرت مجرد انسان ينجو بحياته من الافتراس سمكة قرش ضخمة في بيئتها الطبيعية أهناك مشهد أكثر رمزية للسعي من أجل البقاء؟ استدرت للناحية الأخرى وأنا أشعر بقشعاريرة باردة في سقاي لأن شيئا قد يقبض عليها في أي لحظة ربما أفرز مخي في هذا الوقت الإندروفينات لتخفيف الألم المريع المتوقع إلا أنني لم أتذكر هذه المعلومة ولم تخطر ببالي وقتها لأنني لم أكن أنفكر أصلاً لم يكن عقلي يعمل بالطريقة التي اعتدت أن يعمل بها في أي وقت مضاء هنا أسترجع هذه اللحظة العصيبة يثير حيلتي سلوك عفوي قمت به عن غير قصد فوسط كل هذا أمسكت بيد زوجتي وسبحت في اتجاه السلم وتأكدت أنها خرجت أولا النفس الإنسانية شديدة التعقيد والتشابك المشهد السابق لو رأاه أحد علماء النفس الإنساني لقال إن القيم والفضائل ومعنى الحياة يتجاوزون عندنا حب البقاء ولو رأاه أحد علماء النفس الأخلاقي لجدل في أن هذا التصرف قد لا يتكرر لو لم تكن المرأة زوجتي لو رأاه أحد علماء النفس التطوري لقال إن هذا سلوك غريزي للحفاظ على نوع لأن زوجتي كانت حامل وأن الغريزة تريد لجيناتنا أن تستمر ترى ما هي الإجابة الصحيحة؟ ملحوظة عرفت فيما بعد أن المنطقة التي غصن فيها المالديف مشهورة بسمك القرش وأن الناس يأتون لمشاهدتها وتصويرها وقيل لي إن أسماك القرش لا تعتبر الإنسان غذاء لها أصلا وحوادث الهجوم على البشر حالات استثنائية معدودة وليس كما تصورها الأفلام الرأي الثالث الإنسان ما يقرر أن يكون قلنا في المقدمة إن الرأي الأول هو الإنسان حيوان ورأي الثاني هو أن الإنسان إنسان في حين أن النفس الإنسانية معقدة ومتشابكة بل ومتغيرة متطورة باستمرار لذلك لا توجد نظرية واحدة تفسرها بالكمال فرأي الثالث هو جميع ما سبق علم النفس التطوري ليس معارضا لعلم النفس الإيجابي وكل منهما يشرح جانبا من جوانب النفس الإنسانية وكثيرا ما تستند أبحاث كل منهما على الآخر فالنفس الإنسانية تشمل كل هذا قديما قال ابن سينا إن الإنسان بداخله نفس الحيوانية تسعى لإشباع الغرائز ونفس إنسانية تسعى للحكمة والمعرفة وقال المتصوف الأندلسي محيطين ابن عربي إن على الإنسان أن يرتقي من منزلة الإنسان الحيواني إلى أن يصل لمنزلة عليا أسماها الإنسان الكامل ويثني حياته في هذا الطريق الشاق للوصول لهذه الدرجة وقال فورويد إن الهو بداخلنا تسعى لإشباع الغرائز والأنا تحاول كبحها بعقلانية لصنع التوازن مع القيام المثالية الأنا العليا ومحاصلة تفاعل هذه القوة بداخلنا أي كان اسمها هي التي تحدد مستوى إنسانيتنا لذا يحاول الإنسان في رحلته الحياتية أن يرتقي ويتطور إلى أن يصل إلى مرحلة يفاعل فيها الصواب لأنه أصبح جزءا من طبيعته وبديهياته لا لأنه يجاهد في صراع نفسي ممض ومستمر من الواضح أن هناك أناس أرقى نفسيا ان صح التعبير من غيرهم هناك أناس بدائيون تنطبق عليهم بوضوح نظريات علم النفس التطوري وسلوكهم مدفوع فقط بغرائز بدائية يبررونها لأنفسهم بشتى السبل بينما وصل غيرهم إلى مراحل متقدمة من الارتقاء النفسي او ما يطلق عليه علماء النفس الإيجابي الازدهار وهي المرحلة التي يعيش فيها الإنسان قادرا على الأداء بكفاءة وعلى فعل الخير والنمو والإنتاج والمرونة للتكيف مع الحياة فنحن نتعامل مع مستويات مختلفة من الإنسانية لمستوى واحد يشمل كل البشر التطور والارتقاء منذ حوالي 11 ألف مضت عاش عملاق يسمونه الأيرل الإرندي وكان مخلوقا ضخما مهيبا يناهز ارتفاعه الثلاثة أنطار والمسافة بين طرفي قرنيه العظيمين تفوق الثلاثة أنطار ونصف أثار هذا الكائن خيال العلماء وكتب عنه داروين نفسه وكان سبب اهتمامهم هو لماذا انقرض عملاق يمتلك سلاحا فتاكا كهذا يقول ستيفن جولد في كتابه منذ زمن داروين إن الغذاء نقص في بيئة هذا الكائن فذهب ببساطة لمكان آخر غني بالموارد تزيد فيه النباتات والأشجار وعاش في هذا المكان لكن ظهرت المشكلة فقد أصبحت قرونه العملاقة تتشبك في غصون الأشجار فتعوق حركته وهو جعله أكثر عرضة للافتراس كانت القرون العملاقة ميزة تطوريا مهمة إلا أنها كانت سبب في انقراضه في النهاية الدروس المستفادة هنا هو مواطن قوتنا قد تصبح مصدرها لكن يوما ما الكائنات التي تعجز على التطور والتكيف مع البيئة تفنى وتنقرض بينما ساد الإنسان الدنيا لأنه استطاع أن يطور من مواطن قوته ولأنه تعاون وتكاتف مع غيره لمواجهة الصعاب ولم يعيش من أجل نفسه فقط طور الإنسان نفسه وقدراته وأفكاره بشكل مستمر متراكم فقى كل الكائنات الأخرى فغير مأكله وملبسه وطريقة حياته بل ومعتقداته ذاتها هذا التطور هو ما جعلنا لا نقطن الكهوف ونستطيع أن نتواصل الآن بحروف مطبوعة دون أن نتقابل وجها لوجه هذا التطور المستمر هو ما جعلنا ما نحن عليه اليوم وخلق في أعماقنا ضميرا أخلاقيا يمكن تطويره وقيمة إنسانية ترتقي بارتقاء البشر لو توقفنا ورحنا نكرر ما كان عنصر قوتنا قديما فنحن كالأيل الإيرلندي الذي يمشي مختالا بقرنه الذي كان عظيما يوما ما وكان سبب هلاكه في هذا الكتاب تحدثنا عن تطوير طريقة تفكيرنا لنكون أكثر فتاحا وعن تطوير مستوانا الأخلاقي وعلاقاتنا الحميمة وتقوية إرادتنا وفهمنا للدين وتقديرنا للجمال وزيادة سعادتنا وإدارة مشاعرنا تحدثنا عن أسليب متعددة تمكننا من التغلب على الجوانب البدائية بداخلنا كيف نواصل تطوير الجوانب التي ميزتنا كبشر فإنسانيتنا لا تكمن فقط في عجزنا بل في سعينا المستمر نحو الكمال الذي لن نبلغه أبدا وتذكر دائما أننا نعيش في الدنيا مرة واحدة فقط فلماذا لا تكون أفضل حياة ممكنة للمزيد حمل ابلكيشن اقرا على موبايلك او ادخل على اقرا لي دوت كوم اقرا لي على الموبايل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 ويذكرون ادلة كثيرة على هذا الكلام مثال واحد تفضيلات الطعام لماذا ننجذب غريزيا للسكريات والأطعمة الدسمة رغم أنها ضارة هذه الأطعمة نادرة في حقول السافانا الأفريقية حيث كان يعيش الإنسان البدائي لكنها مفيدة لأنها تمدّه بالسعرات الحرارية اللازمة لبذل مجهود بدني عنيف طوال اليوم كالصيد أو الحروب من الحيوانات المفترسة تغير نمط حياتنا اليوم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 يعتقد بعض العلماء أننا يمكن أن نرث مخاوف أجدادنا ففي تجربة حديثة جعلوا الفئران تخاف من رائحة معينة ثم تركوها تتكثر وبعد ذلك وجدوا أن هذا الخوف تسرب لأبنائها حين شموا هذه الرائحة رغم أنهم يشمونها لأول مرة مثال العنف. غريزة العدوان واضحة وصريحة عند البشر وتنتهز أي فرصة كي تعبر عن نفسها بطرق مختلفة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 يقول مؤيد هذا الرأي إن الإنسان لا يمكن فهمه عن طريق سلوكيات باقي الكائنات فقط فالإنسان أكثر تعقيدا بكثير فهل الإنسانية هي كل ما يجعلنا مختلفين عن الحيوانات؟ كيف سنصبح بشرا حقا؟ بالعودة لفطرتنا الأصلية أم بمغالبتها؟ في هذا الكتاب أناقش مجموعة من الموضوعات المرتبطة بإنسانيتنا لنتعرف على النقاش العلمي الدائري حولها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 لو أردت رأيي المتواضع كمؤلف لهذا الكتاب دعونا نقلل من هذه الثرثرة ولنتقل مباشرة في الموضوع ونتسأل كيف تصبح إنسانا؟ الإنسانية والتفتح الذهني يقرأه لكم اسلام عادل الكسل العقلي الكسل العقلي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 فإذا وجد طريقا أمنا سيسلكه في كل مرة وإذا عارف طعاما غير سام سيأكله دائما وإذا أذاه حيوان ما سيتجنبه كل ما رأاه أي أنه سيكرر الأشياء التي يعرف نتيجتها واعتد عليها وألفها ويقاوم الرغبة في فعل أشياء جديدة تجنبا لتعريض حياته للقطر كما سيقلد ما يفعله باقي أفراد القطيع إيثارا للسلامة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 نتشا. افكار الاخرين ايضا لها تأثير علينا فنحن نقلد اراء غيرنا دون ان ندري تجربة احضر احد العلماء مجموعة من الناس واقنعهم انه سيجري لهم اختبارا للنظر وعرض عليهم هذه الصورة وسألهم اي الخطوط اليمين اقرب لطول الخط الايسر الاجابة واضحة جدا كما ترى كل من في الغرفة كانوا ممثلين مشاركين في التجربة ما عاد شخص واحد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 سيكون انتباهه مركزا على مصدر الخطر فقط ولا يرى غيره فيلاحظ اقترابه وحركاته ولنقاط ضعفه وكيفية نجاة من هذا الموقف بالتحديد بدلا من اهضار طاقته الذهنية في مجال ادراك اوسع هنا تعتقد انك تفكر بشكل منطقي راقب مشاعرك في هذه اللحظة لان المشاعر تلعب دورا كبيرا في توجيه عملية التفكير المنطقي فحكمنا على الامور ليس منطقيا تماما كما يحلو لنا ان نعتقد فالمشاعر جزء من عملية التفكير ذاتها كيف تصبح متفتح الذهن الجاهل يؤكد والعاقل يتروى والعالم يشك ارسطو تحدثنا عن التصلب الذهني وعيوب العقل فما معنى التفتح الذهني الذي نريد اكتسابه يقول العلماء ان التفتح الذهني هو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 مثال حاكمت الكنيسة جاليليو جاليلي حين أعلن أن الأرض هي التي تدور حول الشمس اعترض فقهاء نجدة على تدريس مادة الجغرافية في المدارس لأن فيها كروية الأرض ودورانها والكلام عن النجوم والكواكب مما أخذ به علماء اليونان وأكره علماء السلف أنكر الشيخ ابن عثمين دوران الأرض حول الشمس وقال يجب علينا في هذه المسألة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 الحياة في السراء والضراء في السراء نسبة جثمان 1 إلى 5 أي أن كل شيء سلبي يقابله خمسة أشياء إيجابية الطريقة التي يهرح بها الزوجان معا تساعد في نجاح العلاقة مثلا التجاوب البناء في الضراء تجنب أنماط التواصل السلبية وحل المشاكل بفاعلية تقدير نوع العلاقة عدم افتراض نموذج خيالي للعلاقة لتقيس عليه وتقدير أنواع الزواج المستقرة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 أنف الطووس تراه جميلا هي الأخرى وتنجذب لصاحب أجمل ذيل طيور الجنة باختلاف أنواعها تنفي شريشها الملون وتتخذ أوضاعا مبهرة وترقص رقاصات عجيبة وهدفها هو هدف أي فنان من بني البشر ابهار المشاهد وإثارة إعجابه حيال الجذب الإناثي عند كائنات كثيرة لا تخلو من استعراضات وصوات منهومة يمكن اعتبارها بمقاييسنا البشرية جميلة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 مصطفى صادق الرفاعي. في العصر الحديث لم يعد الموضوع مقتصرا على الفلسفة بل أصبح موضوعا للتجارب والأبحاث العلمية فاستطاع العلماء أن يحددوا الأجزاء المتعلقة بتقدير الجمال في المخ وبدأوا يقيصون تأثيره على من يمارسونه بانتظام فما أهمية تذوق الجمال في حياتنا؟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 يتعافون أسرع من الأمراض كما تقول دراسات أخرى كما أن لتقدير الجمال تأثيراً واضحاً في تخفيف الشعور بالألم كما في التجربة التالية تجربة جعل العلماء مجموعة من المرضى يتأملون لوحات فنية جميلة طبقاً لذوقهم ليعرفوا تأثير هذا عليهم جسدياً وجدوا أن من يفعلون هذا يقل احساسهم بالألم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 هناك علاقة واضحة بين تقدير الجمال والمشاعر الروحية والدينية لو كنت مسلما ووقفت أمام منظر طبيعي ومبهر ستجد نفسك تقول بشكل تلقائي سبحان الله وتقول لفظ الجلال الله كمرادث للإنبهار وتقدير الجمال في إسبانيا حين يعجب الجمهور بأداء رياضي او فني جميل يهتفون في حماس أولي وقيل إن هذا اللفظ تسرب من أيام الأندلس وأصله لفظ الجلال الله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 هذا النوع من الجمال هو كل ما أوجده الذكاء البشري ويشمل فنون التصميم والأداء الجمال الأخلاقي هو الجمال المعنوي الذي تراه في تصرفات البشر حين ترى فقيرا معدما يطعم حيوانا جائعا ويربط عليه أما تحتضن صغيرها في حنان شخصا يقوم لسيد عجوز ويجلسها مكانه شابا استثمر وقته في التطوع لعمل الخير غريبا يساعد شخصا لإصلاح سيارته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 لتريح عقلك وتستمتع بكل لحظة متأملا تفاصيل الهياء ببساطة خصص وقتا تنسى فيه الوقت يمكن ممارسة هذا في أي مكان وأنت جالس في انتظار موعد الماء أو واقف في طبور أو وأنت تتمشى في الشارع أو حتى وانت في الحمام تستحم كأن تستمتع برائحة الصبون وشكل الرغوة وصوت المياه ودرجة حرارتها على جسدك وماذا استمتعك بكل هذا؟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 ليشاهد الطريق من النافذة ويذهب للتنزه في نهاية الخط حيث يستمتع بالتجول في مكان جديد لا يعرف عنه شيئا اذهب لمقهى أو مطعم مختلف اقضي أجازتك في مكان جديد تعرف على ثقافة مختلفة افعل شيئا جديدا وزر أماكن مختلفة فأنت لم ترى كل جمال الوجود بعد تعرف على أناس جدد وقم بتوسيع دائرة معارفك كلما أمكانك ذلك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 وقد يطاردون حيواناً لا حول له ولا قوة، إلى أن يتعلموا بالتدريج أن هذا خطأ، وينمو لديهم ضميراً أخلاقي بمرور الوقت. يصعد الإنسان في سلم الاخلاق المكون من ست درجات بسرعات مختلفة، ولا يرتبط الموضوع بالسن، قد يكون الشخص كبيرا في العمر، لكن بوصلته الأخلاقية لا تتجاوز طفلاً صغيراً. هذه المراحل الأخلاقية الستة هي 1. مرحلة الخضوع 2.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 هل ستسأل ما إذا كان قريبك على صواب أم خطأ في هذا الخلاف أم ستحاول تأييده في كل الأحوال وهل معيارك في اتخاذ القرار هو ما يعجب أصدقائك ومعارفك ليرض عنك أم أنك مع الحق أي كان المخطئ وهل أنت متعصب لفريقك أو فئاتك بغض النظر عن صوابهم أو خطائهم هل يبدو هذا أخلاقيا بالنسبة لك هذه المرحلة تجعل الإنسان مهتما بدائرة معارفه أو عائلته أو طائفته فيكون مقياسه الأخلاقي هو العرف والتقديد للجماعة التي ينتمي لها فقط المرحلة الرابعة لاحظ أن نظرية الانفجار الكبير التي تقول ان الكون نشأ بانفجار حدث منذ حوالي 15 مليار سنة كان الرجال الديني يهاجمونها حين ظهرت لكنها اليوم مقبولة كاحتمال وارد لا يناقض النصوص الدينية بل وبدأ البعض في تأويل الآيات لإثبات أنها تلمح لحدوثه في آية وإنا لموسعون هل تتعرف على الأراء المخالفة لك للتفكير فيها وتقييمها وتعديل معتقداتك إن لازم الأمر؟ أم أنك ترفض مبدئياً الرأي الغير مألوف دون محاولة صادقة للبحث عن الحقيقة؟ ما قلت الإمام الشافع الشهير رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب تعني أن المعرفة نسبية وأن العقل ليس كاملاً وما تعتقد أنه صواب هو نتاج بيئتك وثقافتك ومجهودك العقلي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 فلماذا لا نستغل هذا الأمر استشر أناسا من داخل وخارج المشكلة هنا يكون الشخص في مشكلة يميل الاستشارة من يعانون من نفس المشكلة كي يفهموه أكثر على اعتبار أن الإيد في المياه مزيل الإيد في النار إلا أنه من المقيد أيضا استشارة شخص من خارج المشكلة ولا يعاني منها فهذا يجعل رأيه غير متأثر بالمشاعر السلبية التي يشعر بها من كان بداخل المشكلة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 التفكير المتفائل، التفكير المتشائم، التفكير المنطقي، التفكير العاطفي، التفكير الإبداعي الخيالي، والتفكير في التفكير، أي تحديد هدف التفكير وتنظيم الأفكار لا تأخذ قراراً مصرياً وأنت في ذروة الشعور بعاطفة ما فما تراه منطقياً جداً وأنت سعيد لن يكون منطقياً وأنت قالق أو غاضب إذا أردت اتخاذ قرار مصري وأنت في حالة شعورية جامحة فلا تسرع في اتخاذ هذا القرار قدر الإمكاني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 في هذه الأثناء تذكر أن الحياة ليست مشرقة طوال الوقت وأن على المرء أن يتقي شر الأيام فليس من الحكم أن ينفق كل ماله متجاهلا ما قد يخفيه الغد كان متشائما وقتها فلحظ أن إدراك مشروع كهذا ليس سهلا لمبتدئ مثله وأن عليه أن يكتسب الخبرات العملية اولا كي يفهم متطلبات السوق ويصنع قاعدة بيانات لعملاء مؤتمرين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 علينا أن نتعلم كيف نفكر بشكل منطقي ونمارس التفكير النقدي كيف نجد الأدلة ونقيمها ونستنتج منها بشكل صحيح كي لا تسلم عقولنا لأحد ولا نكون عرضا لنقياد وراء الفكر السائد أنت الجماعة ولو كنت وحدك ابن مصعود وربما تكون أفضل بداية لهذا الأمر هي معرفة المغالطات المنطقية التي يستخدمها دعاة أي فكر للترويج له أي تلعب العبارات والألفاظ التي توحي للسامع أنهم يقدمون دليلاً يثبت فكرتهم كي لا ننخدع بها ونحن, ونحن نتناقش أو نبحث عن الحقيقة ومن أشهر هذه المغالطات مغالطة المصادرة على المطلوب أي إثبات الشيء عن طالق تكراره بصيغة مختلفة مثال تستلزم العدالة أن تكون كل الأجور مرتفعة لأن من الحق والصواب أن يكون الناس أقدر على الكسب الوفير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 لا تنطبخ عليه كل اوجه المقارنة فمؤسسات الدولة تستمر في عملها دون رئيس حتى يأتي غيره مغالطة الثنائية الزائفة أي افتراض أن هناك خيارين فقط ليس أكثر مثال إما توافق على هذه الحرب أو أن تكون خائنا جبانا معارضتك للحزب الديني يعني أنك ضد الدين نفسه رفضك لفرض ضرائب جديدة يعني أنك سعيد بعجل الميزانية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 زراً أيماً وزراً أيسر وطلبوا من كل شخص أن يضغط على أي زر باختياره الحر كما فعلت أنت منذ قليل وباستخدام الرانين المناطسي الوظيفي FMI قام الباحث برصد ما يحدث في مخ المشارك وهو يتخذ هذا القرار فوجد أن هناك نشاطاً يحدث قبل أن يعتقد الشخص أنه قد اتخذ القرار بفترة تصل إلى عشر ثوان ليس هذا فقط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 يؤمن معظم البشر أن حرية الاختيار جزء أصيل من إنسانيتنا لأسباب دينية وفلسفية وأخلاقية كثيرة كيف يحاسبنا الله في الآخرة إذا كنا مجرد دمى تتحرك رغم عنها طبقا لكيمياء عقولها كيف نحاسب شخصا على جرم يرتكبه إذ لم يكن اختياره حرا يتحمل كل تبعاته الأخلاقية والقانونية حسنا لو كان الإنسان حرا كما ندعي فكيف إذا يمكننا التعامل مع هذه التجارب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 تجربة. هل تذكرون تجربة حلوة المارشميلو؟ لا تأكل قطعة الحلوى هذه لأنني سأعطيك قطعتين عندما أعود هكذا يقول الباحث للطفل في هذه التجربة قبل أن يغادر الغرفة تاريكاً الطفل أمامه قطعة الحلوى في هذه التجربة الشهيرة وجدوا أن الأطفال الذين يستطيعون تأجيل متعة أكل الحلوى وينتظرون الباحث حين يعود يكونون أكثر نجاحاً في حياتهم حين يكبرونه فبعد سنوات يعود الباحث ليرى نفس الأطفال ليعرف التغيرات التي طرأت عليهم فوجد أن أصحاب التحكم الذاتي أصبحوا أكثر استقراراً في علاقاتهم وتصرفاتهم وأفضل في تقييمهم الدراسي بل وأقل عرض للسمنة بعد ثلاثين سنة من هذه التجربة يمكننا أن نرى المنطق في هذا الأمر فأي نجاح في الحياة يحتاج إلى تأجيل المتع مؤقتاً للتركيز في نشاط ما يعطينا مكافأة كبيرة في المستقبل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 لكنه يبتعد عن القيام القبيحة كالخيانة والدنس والمعصية إلى آخره أي أن إطفاء معاني جيدة أو سيئة على الأشياء هو ما يجعلنا قادرين على حبها أو كرهها في تكرار لتجربة حلوة المارشميلو وضع العلماء الحلوى أمام مجموعة من الأطفال وطلبوا منهم عدم تناولها لكنهم طلبوا منهم تخيل هذه الحلوة مجرد دخان أبيض لا حلوة وقتها استطاع الأطفال الصبر لفترة أطول اقنع عقلك الباطن بشيء وتكراره حتى وإن كان غير حقيقي وغير واقعي كفيل بجعلك تنفر من الشيء الذي لا تريده مثال اعتذر لأنه مقزز لو أعطيتك طبقا من معجون الشيكولاتة ورحت ردد بجوار أثنيك بشكل متواصل إنها تشبه الفضلات البشرية فهل ستكون مستمتعا بأكلها أم ستنزعج وقد تشعر بالإشمئزاز منها؟ أنت تعرف أن هذا التشبيه غير صحيح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 كلعب لكراكيت الهندي ستاشين تندور الذي فوجئ بأن معجبي بنوا معبدا لعبادته حتى انسان نياندالثال عرف ما يشبه الدين منذ أكثر من ثلاثين ألف عام فقد اكتشف العلماء هياك العظمية له تم دفنها في وضع جنيني ما يعني أن هذا الكائن كان يمارس دقوص ما لدفن موتاه لماذا عرفت كل الحضارات التدين؟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 لذلك اسموه جين الرب وقيل ان من يفتقل لهذا الجين في تكوينه الوراثي لا يستطيع ان يكون متدينا وهناك علم اخر يقول ان التدين سببه نشاط في مناطق معينة بالمخ لو قمنا بتنشيطها سيشعر المرء بمشاعر دينية ويرى رؤى روحية فقام بتصميم خوذة يضعها الانسان على رأسه اسمية خوذة الرب لتقوم بتنشيط هذه المناطق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 فالدين تبقى لهذا الرأي ما هو إلا نوع من الهستيريا والعصاب بل يمكن اعتباره مرضا نفسيا متفشيا بين الناس فكلما شعر الإنسان بعجزه زاد احتياجه للتدين والإيمان بهذا الرب الكبير الذي يحميه فهل هدف التدين هو مجرد سد للفجوات المعرفية حقا؟ ينقض هذا التصور عدة أمور أولا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 لا ينظر علماء النفس الإيجابي لنشئ الدين أو يسعون لنقده بل يهتمون بالبحث في تأثير الأديان عموما على معتنقيها فما الذي يحقق الدين للإنسان بالضبط؟ وجدوا أن الدين عموما ظاهر مفيدة ويقولون إن الإيمان له كثير من الفوائد النفسية والجسدية أيضا فالدين يريح الإنسان ويساعده على التعامل مع مصاعب الحياة كالصدمات النفسية والأمراض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 هذه الأفكار السياسية هي السبب في لجوئه للعنف وليس الدين نفسه والمفارقه التي نعيشها اليوم وهي وهي أن الدين الذي وجد ليصنع السلام والتالف بين البشر أصبح يستخدم كمبرد للبغض والكراهية والتحريض كيف تصبح متدينا اذا كان التدين مفيدا فما الذي يساعد في اتباع نمط صحي من التدين يفيد الانسان والمجتمع قالت الباحثه كاثلين تايلور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 أربعة. كن سعيدا حين تسمع كلمة الله ما هو شعور الذي يتحرك في قلبك أرسلت لعدة أصدقاء عبر الإيميل أبيات شهيرة من الشعر الصوفي في الحب الإلهي مطلعها والله ما طلعت شمس ولا غربة إلا وحبك مقرون بأنفسي فأعجبت بعضهم لكن هنا أرسلت أبيات أخرى عن الذنوب والمعاصي والخوف من ملاقات الله مطلعها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 وننسى الحب والطمأنينة والسلام والجنة دكتور أحمد أكاشا كثير من الناس متدينون لكن يمكننا أن نلاحظ بأضوح أن هناك أنماط وأشكال مختلفة من التدين فهل يمكن تقسيم التدين طبقا للمشاعر التي يثيرها؟ تدين المشاعر الإيجابية بعض المتدينين يكون الدين مصدرا لسعادتهم وراحتهم النفسية يأنسون بالقرب من الله ويستمتعون بعبادته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 أم أن الإيمان به يعطيك الإحساس بالطمأنينة والراحة والحب؟ هل تستمتع بالقرب من الله وتشعر بالخشوع ويتحرق قلبك وتدمع عينيك أثناء العبادة؟ لاحظ أن شعور الخشوع أو الرهبة يصنف علميا كشعور إيجابي ارتباط الدين بمعاني إيجابية كالتعاطف والرحمة يرقق القلب ويجعل الإنسان أقل اقتناعا بالتفسيرات السودوية التي تحض على الكراهية والبغض ويشرح القلب للإيمانيات والرحانيات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 ما نوع تدينك؟ ببعض التصرف هذا اختبار قصير وضعه أحد العلماء لتحديد الدافع للتدين 1- لماذا تذهب للمسجد أو الكنيسة؟ 1- لا أعرف لا أرى فائدة من هذا ب لأن المفروض أن أقوم بهذا 3- لنفسي طلبا للثواب 4- لأني أحب هذا 2- لماذا تصلي 4- لا أعرف لا أرى فائدة لهذا 5- لان المفروض أن اقوم بهذا ج لنفسي طلبا للثواب د لانني احب هذا 3 عموما لماذا تمارست علمتك لا أعرف لا اعرف اذا لهذا ب افعل ذلك لان المفروض أن اقوم به ج لنفسي طلبا للثواب د لاني احب هذا لو كانت معظم اجاباتك ألف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 ليشاهد العبيد يقتلون بعضهم بعضا او الأسود وهي تأكل المسيحيين أحياء وكان هذا شيئا عاديا من الممارسات الطبيعية وكأنهم يشاهدون مباراية لكرة القدم التطور الأخلاق في حياة البشر مر بعدة مراحل في الطفولة لا يكون لدى الإنسان ضمير يرشده الصواب والخطأ يكون الدافع لدى الإنسان لفعل الخير خارجيا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 ما هو؟ الأسئلة الخمسة ماذا؟ أين؟ لماذا؟ متى؟ أين؟ لإدراك الأبعاد المختلفة لهذا الرأي وسياقه التاريخي والاجتماعي مثال يقول بعض إن رجل الدين لا ينبغي علينا مسألته وعلينا طاعته في كل ما يقول والمثال الشهير الذي يضربه أتبع هذا الرأي هو هل تراجع الطبيب في الدواء الذي يكتبه لك أم تطيعه صاغرا لأنه متخصص؟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 لأن صياغة المفارقات المضحكة قد تكون مؤشرا لسرعة البديهة وتطورات القدرات الذهنية ما يعني أن ذريته قد تارث هذه الصفات الجيدة إلى آخره يقولون أيضا أن الرجل يميل لتعدد العلاقات أكثر من المرأة لأن دوره الغاليزي هو التلقيح ونشر الجينات في أكبر عدد ممكن من الإناث كما تفعل باقي الكائنات فالثديات التي تعيش مع شريك حياة واحد نادرة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 فأحيانا يكون هذا الاختلاف مدهشا مثيرا للفضول والخيال والرغبة في ثلاثية ناجيب محفوظ نقرأ عن شخصية رجل الأسرة الصارب أحمد عبد الجواد الشهير بس السيد المولع بفرض قوانين صارمة على زوجته وأولاده الخاضعين له دوما رجل جاد يحب الانضباط والحيمنة إلا أنه يقع في حب راقصة يذهب إليها في المساء ليهوى تحت قدمها فلماذا ينجذب بعض الناس لمن لا يناسبونهم؟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 باختيار شركة حياة مناسب لعلاقة مستقرة طويلة الأمد لا نزوة غالزية عابرة تقترح الدراسات اختيار من يشبهك ويتوافق معك فكلما كان الشخص قريبا من مستوى ذكائك وشخصيتك ونمط تدينك ومستواك التعليمي وزاد الوقت الذي تقضيانه معا في نشاطات المشتركة زاد الرضا عن العلاقة وزادت فرص نجاحها كيف تعرف أن الطرف الآخر يشبهك تستطيع اختيار شريك حياتك المناسب عليك أن تفهم نفسك أولا قبل أن تسعر فهمه الزواج قرار مصري ستستمر تداعيته لما بقي لك من العمر تختار اليوم شخصا ينبغي أن يكون مناسب لك مدى الحياة فهل تعرف الطريق الذي ستسير فيه باقي حياتك لتختار من يرافقك فيه سيكون اختيار شريك حياتك أكثر سهولة إن كان معنى حياتك واضحا بالنسبة لك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 الحب شجرة برعايتنا واهتمامنا تزداد شجرة الحب الحب بزنس هناك اتفاقات والتزامات ويحاول كل منا تسويق نفسه للآخر الحب ديمقراطية كل الأرأي تأخذ في الاعتبار ونفعل ما نتفق عليه الحب ديكتاتورية على طرف طاعت الآخر مهما كان رأيه الحب فانتاسيا فارس يخطف حبيبته على حصان أبيض يحقيق أحلامها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 افرح مع حياتك في السراء الزوجان في الضراء من يقول لك إن الزواج المثالي لا تحدث فيه مشاكل من أي نوع فاعلم أنه غير متزوج اصلا حدوث الخلافات شيء طبيعي ومقياس العلاقه الناجحه هو كيفية التعامل مع هذه الخلافات حين تحدث يقول بعض الباحثين ان النساء من يبدئن الشجاره غالبا لكن لا اؤيد هذا الرأي كي لا اتهم بمعاده المراه